وعشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي قسم التمثيل يقدم عمرني ما حكيت لك على كيفاش كتاب حتى الزوش بيها شكون فيه لا لا خدوج <تصفيق> لا لا حكيتني <بي> على هادك <تصفيق> خلينا من هاتش هذا الجاد نقبط الطريق قول لي كل شيء في أمن الله كل شيء في أمن الله والمسافر, والمسافر في, في يد الله, الله. المسافر في يد الله المسافر في يد الله مرحبا بكم في قناة المحبي مثل الثلاث إذا هي المغربية محمد أحمد البصري ضبط الصوت محمد اليوسفي وأحمد الجوهري إخراج الهشم بن عمر أهلا للطام فاينك أراني زربان شوية وش ديلي لشدغي هاني هاني ستحمو داخل شوية وليني عد كي بجيتي ما زل ما سخنتي موضعك على غاتصفر حتى اليوم ايوا شنو عندي في حظي الصادي من غير الصفر اللي خدام خد شي فور في الكار عاشمو شغل عندهم من غير الاصفار بلعبي كتخوى علي الدار ما كيبقى عندي لا خاطر ولا هنا حتى كنشوفك تشوفي <تصفيق> الخير والخير يا قرة العيان ويا باش الزمان اقرب قرب قرب الطبلة اخا آه... قولي ليا تاعشاو الدراري نعسهم قبيلة دريت من الصباح هو فاضحني قال كفيدي وعدتي تصفر معك شي نهار ومازال ما وفيتي بعدك هاهاها <تصفيق> <تصفيق> يا مازال صغير ما يخذش على مسافه طويله في هذه الحراره والصدر حتى بدا يبرد الحال شويه ومدي معايا يا ودابه ما عنده سفر ما بقى صغير من دراسة في العطلة الضربه ان شاء الله عمل له خاطره ايوا <تصفيق> دابا هو كيبتخر بباباه مع وليدات الجيران كيقول ليهم با كيسوق كار كبر من قطار <تصفيق> <ع soup> وبابا كاع الناس كيعرفوهم حيت كيركبو عندو والجدار 100 صحابو كلهم وصيروا سير لهاد الكذاب ايوا كان كنهضرو قدامو وكيقاد داكشي اللي فدماغو كيقولو لصحابو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أو> اه لطيف <يلاتيف> يا لطيف يا لطيف الوقت كيسرقني وانا ماشي anyway. يا <تصفيق> وزيدك زيدك بعدا هاد طريفت اللحم <تصفيق> كرتيني راني وجدت لك شويه ديال القراشل وغريبات تديهم معك امم علاش عذبتي راسك القهوي في الطريق الخير موجود لا والا هو ماشي بحال حاجه السوق ما طالعهش وزايدون من الرباط حتى لا لاكادير يسخف لك القلب <تصفيق> يا مسكين ايه يا لاله خليها الله وخلاص ما كانوا صلح حتى كيغفر لي الله الذنوب والله يرزقك الصحيحه والسلام ورحه بسم مولانا كيبقى قلبي ديما معك حياني وك مكر... ولا لستم بركه بركه نزلتي على الضيمه وقريب دموع تنقصن عيني ما عاد يوم هذي الصفر هذي خدمتي وانا الحمد الله عليها ها وما ندعيش معاك وش كوني عندي من غيرك يا سيدي حمودا اي ما بقالي دا, دا بغي نجمع لقفه طال القريسون راك يتسنني خصمين ديلو حتى وما قم ما عنده شيء على معز من طير ديالك وبعدها هاد القريسون طال معاك ماشي حال هادك الخري اللي كانوا قبل منه شكون اه الاربيو عبد الحقو سليمان يا بالله كلهم قلبي ما احملهمش كنت معهم ديما في شدين قطع لك شحال المرة كنت هذين عملوا واحد الحادثة وجوجو تلاته غير على وكدهم كانوا يعصبوني وكيتلوهلي الدم للرأس بالله. لا لا هالطهر درهر ولد الناس اه عاجبني على الاب ساكت ودخل صوق رأسو واللي قطلو كيعملو بلا ما يزيد علي حتكلم يا سيد ايه مصصابي خلوه معك يوانا اللي في إمكاني نحتفظ به ديما والحاج براهيم والكره ديرو بحل ختم صبعي كيف ممسه يرتو كيتمشع كي يوانا اخصتك حتى متدت هالله فهد الطاعر مسكيه ايوانا انا والله العظيم اللي لما نقصر من جدي حقه. انا انا ذبع للطام خاصني غير اللي تاني ويكنني بحواجه ايه وحتى هو نيت بين عليه بضع وحش ونورة صغير <تصفيق> يوانا كيف كيقولو طاح الحك وش بغطان بحال ذاك الخرج اللي كيوان مني احتانا اما لك اصحاب العينين اللي مخنزلين والدماغات المشمشين والفهمات والصلبة والجبهاء هذو كان الى الطام ما كنخدمهم شي حتى يحتلن ايوه بالصح عندك الحق ماشي انت اللي كاتسوق وهز معك رواحي عباد الله خصك دي ما تكون مهدن عصابك ومرتاح ولكن ما فوق كلمتك على غير الويد ديك وسكر وضربه الميادية للكيلومترات هاي هذي رامس اولية ضخمة وكبيرة الى الطام الحاصيل الله يجيب لي فهمنا ولا يعطينا شيء سمعي باختصار راني مزروب أعطيني الحوايج باش نبدل والماكلة ديال يلا يلاه القفة اللي كاتدي معاك ما كاتعاودش تردها ايوا انا عييت من شرب هاد المرة نتفلف فيها ولا على خير راه ايوا كلشي عملته القفة اخرى ايوا تهلا فراسك وعندك الريح وصوب شوية وإلا كنت عيان طلب الرخصة وما تخدمش لي يديك نعس في الطريق <تصفيق> <تصفيق> يا ده ما بقى لي ده بعد اللتين ما بقى لك يتقوليني نقلب الروايد واش مشوشين ولا لا والضو واش كيشعل ولا لا الباتري واش عمر ولا لا والفرانت واش خدامين مزيان ولا لا صافي ما بقى لك يا الدبري ده بعد ما في البوليس <تصفيق> وكن خاف عليك يا حمو ده سمعي سمعي طب المسافر في يد الله او لا يا خليتك على خيرة الساعة مع السلامة ربي سهل عليك مسعب تمشي سالم وجي سالم. اللهم أمي يا مجيب الله يهيك على كرنية الحال المدنية عال ويسنين شوف واش حسبوا طريق. الله الله الو لا، في هلو ليا ليا زولي الشنطه من تما راه كبيره بزاف هذيك واش شي واحد الطهب خذ من الشنطه وديرها الفوق سلامنا عشي لله عزا بالله من غيرنا على الحين رجع اللور بلاستكراها اللور أدير شو يد نظام الله اعطيه يرضى عندك الودو ستعلينا ما يقلع هذا الكهر حتى يتقلع الله لقلب من رحبتك عليها عليك بصبر دارو هاي الفلوس <تصفيق> لا اخي نغيش <خلقش> وياب <ويطني تصفيق> وخلاص وخلص مستعدة ما زاد على الوقت المحدد هذا الكهره دارو ما دا. زال زيت صبر على الاخ كيدر ما موالش كتركب في هذا الكهره لالي هاد السيدي راه من نوع اللي ما كيقلح حتى عمر كامل دابا ساعه يا من دابا شهر كل زربوق مشاوا في السياره ولا في الطياره يا بواري على طاي بواري اولا بضح تطاي بواري واش ن شفتي منه دابا يطلع مول القريشلاتو غريبه والنعناع والبيني شفن جرومي الخجات <تصفيق> المومنين رحم بها الوالدين راني غريب و براني وسط قطع بيا الحبل شكون هاد المومن اللي يعاولي على ثمن ورقه لاكادير الله يحبها الوالدين. أولي الصغير الله العظيم. ماذا حملك شوف هذا أنا يا كير طلب بشي كم من ورقات سفر الأجداد؟ هههههههه. هذا كورك سرعة كت زوا مليون. هههههههه. كير دار لي أتعلم أبقى نخر مخلعه. آه. يشرب بعد كويس ديال القوان كمية واحد رو ها وناي تفس منه. ولا بعد. وناي تصاروا نريدت. اشبك يوم بخير وعلى خير. لا الحمد لله. أنا ما هو الغر على اللي ما خدتش. مسكين خلّي تشرها ما تكون غير ولدات والله العظيم اللي بتاع لي يوقتش مطير لك دي ما عندنا على سيطر الكال معلم ياهو اختمه وصنعت عفا الساعة ماشي حاجة كبيرة ضيل الخلق السلامة تبه السلامة للا خذتش هادا المولوجد غد يكون هو تني معا يهو اربع سنين بس تجوز نا امرأة طيبة ومن عائل الله يا امرأة مشي بحن سبيل اخرين راه عندي معها بعدا سيدي عبدو الله يودي راه واحد شفتو دخل لي في قلبي غير نتصف عرضها لازم كيشبيك تماما تماما وكلشي كيقولها لي اه عطاه كنظن عمري ما حكيت لك على كيفاش كتاب لي الزواج مع لا لقد لا حكيت لي الاختصار على ايوا دابا خلينا من هذا الشيء هذا جد نقبضوا الصريخ اياه بقيتي شي على المسائل كلها كل وشي في امان الله المعلم من بعدك الريفيزيون اللي عملنا الكار ولا جديد من حيلة صير بعينيك مغمضين لا اودي قل عمشي بعيني منضين يا بغيتين تشكوا علينا سيدنا هزريل يا بسم الله يا بسم الله زيد اوديره خلينا اوديره خلينا اوديره ايضا ليا لك الحلشة اوديره ايضا ليا لك الحلشة يحيت خويا يحيت نماذج هذاك المطاعم خلاص هذاك راك ولا جبتك الجامع وي هذا النظام راح شو ما اللي عاملين ون... شو ضايع وايلي حمقراك معنا خلاص خلاص من الكلام الخاوي هذا شيئ 본 طباسيدي لا لا لا لا مع معيش فاص مخبا اش راني ما فهم والو اخر فيلم تصقسي خاصك ترج شنو هذا اللي معنا مع مع ولدوا هذاك شب كبير هذاك راني كلها إنك راح تفق عليه عارفني تكسي الله صلناه العبيا يتحرق ويبقى كي يستمر على صوب شبشو خارجين يا الجدر وشفوه ما كنتش غلطة في ما عنده حاجة وقفوني وقفوا وقفها الطياره خلاص هذا ما باغيش لكم ما الله فلني فلنار ولنحط طياره بيرا ابدوني ملكه ابدوني ملكه ايوه هذه وحده اخرى سيدي يا ربي على مصبحتي ولمسيت شوف الطار شكاين اه والدي عندك سيد حتى الطاخر تلطرخ اه كبشر تلطرخ ولا تنبحر وفيه وادر الخطر بعينه ما عدوش عقلكب معه سيارة عمومية أخذنا غان صبره معه وعد ساعة ونساعتين ولي طبيعي كيف كان و وفين غادي باد الوالد السلام غادي بغار غا غا غا غا غا غا صويرة غار صويرة سيدي احنا, احنا ساكرين هنا ووجب جانا من السلاف كان في المستشفى عجب ما قال عد دوله وكايدا يا وطنع الشيطة يا وطنع عادي ويلي اه غير تصح الشما فيها الصحابه عباد الله ما بقا صفاع عباد الله الغيام! ولا بغي تسي حاجة ما تاكل ولا ما سبحان الله كل شي رابوزي ايه وحنا مطعام ايه هذا وحكدا هذا طيارة ايه واشت او وهو في الحقيقة مطعامك على واش الناس ارا ايلا ليه ما اخرج من الدنيا ما اخرج من العقايمة <تصفيق> <تصفيق> اول دي ما يطرق شيء. انا غير كان سامي مسكين مش يبقى على خطروي ويخلينا نصنف عمل اما لو اقبونا الجدر بيه بطريق راقو بقعنا تبقاو هنا ايه كسكسو بالدنجا عندكو اطبع مع الواليد اعمو للريستورا انا معك معك انا معك معك انا انا معك انا معك انا معك معك انا معلم معلم معلم اشكينا الطهر ياك كما دك السيد مسكين عاود زاداني الحال ايا شوف ما حدنا انا اغطر بيضا نكير نكيرو لونس منه لا لا هذا راه نعز شوف ليه ولا تطاع نلح ما موقفك فقط صدرك مراتك تقدم الراكش ول خلطت علي اللي هنا ايو افكايا من وحلت يا كيف المهمل ده ما واش من حصلاه ايه شحالا دي بينك وبينها؟ شهرين وكتر كعب وانا ما كنتش عارفه غا تقلب عليك ما توقف بزاف هنا يا كاسد يمكن ربع ساعة اكثر حسب الظروف أخا نشرب شي قهيوة ياك آه يمكن لك شرب اللي عجبك كيف المعمول ذا كيف المعمول باقي ما شفتك هردغي ونقولها خويلي غتقول غا تقول الكرجة بلا شفور ليدك الفضولي في المحطة طواب لشك خبري آه, آه ياك شعاتك ما تفيدك غير الحيلة وزيدون تسمع دون طاهر طهر, طهر. سير جيرالد داك القنت على ما ندفعوا لورخ الصندوق ونتفاهم معاه وما عرفت تكلف فوق الدنيا ولا تحتها ايوا واللي كاين انا للحلم راهني قلت لك لما نقلوني لمراكش واللي كان عمل الخض داك ادير كتبت لك بريا صيفط لك منضه عملت تيليفون البقال صاحب باك ما وصلتني بريا ما قبضت المنضه ما خبرني البقال ايوا البريا والمنضه رجعوا لي آه. والبقال ما كنتكلمتش معاه يلاه داك المتعلم ديالو وهذاك الهش ما عرف ما يقول على معلمني الله كتعرفي دابا ايوا ايوه شادي نقول لك هل الله ما كانت بالليل وبالنهار باش قبط لكم نجي ديالي ونجي لعندك ونجيبك تسكني في اههه ف... لا في في الرباط اه الرباط لا لا لا لا انا كان فكر في المدينة اللي تكون نسبة لنا باش ما عمرنا نتفاكوشي من التطويل يا اجادير ياك اي بحالك شي اي اي اي اي ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه لا ايوه ايوه بخير سيدي. معلم ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه يا ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه شوفي تمشي معايا في الكار حتى لأكادير وحنا كنهضروا ومن تما كنكري ترجعين ترجعي لمراكش وفي الطريق نتكلموا بزاف واخا ايوا يلا تسناني حتى نمشي لعند بنت خالتي لالة السعدية ناخذ منها شوين طع ونودعه هلو... ايوا يلا تسناني حتى نمشي لعند بنت خالتي لالة السعدية ناخذ منها شوين طع ونودعه هلو... حتى لالة حليمة كتعرفي الكار خصو يخرج في الوقت ها النظام ضروري في الخدمة ديالنا ده بزققلك الناس ذاك يتقلقو بببلح كين واحد لحل ما هو شوف شوف السيد حمودة انا ما ضرب لي حسبة خدمتك هي الأولى لا لا شوف ده هكذا الفليت ها ومن ده بسيمنا أسبوع إن شاء الله لازم نأخذ واحد لأطلع ومن وحد سهومين ونجين شوفك ونتفقوا على على نحن رحول وخد سيدي حمودة اللي شوف السيد حمودة وهذا هو مع السلامة وخدمتك هي الأولى <تصفيق> الله يجيب اللي فيها الخير وطريق سلامة آها سيدة حمودة مطبقى شي كتخمم فيها خمم غير في الطريق ربي يصوب سبحانه والله إني كالنحظيمة شوف شوفا سيدة حمودة سوق غير بشوية وغير بالبهل للي زربوا مشاوي <تصفيق> وخال الله الله إنيك مصيبة هدي لا لا, لا لا لا لا لا خاصني نفكر بعقلي هذا الحمق فاش عيش ما غادي خرجنيش عم براد معلم هي اقول هذه المرات طرح خرج بسلام نزيدو ها هيا على بركه الله ماسيدي خويا ماسيدي خويا هذاك المؤمن هذاك المؤمن أه ما ماسيدي اش حب الخاطر اترفض منين دوس سوق اللهير ذلك ما تعرف شيء راسك إحنا كنا قديسوس سوق غير مالي الصابي كم قيل السوق لا لا لا خس من بترضيع شوارد بنتي شوارد بنتي ما ما زال خس من الصابيع ها ها ها بس قط لاز قط يا أوتريا أوتريا. او يا او تري يا مو صعبة هادي تسقط او القفطان تلحرير كل شي موجود غير وصلو شري كل شي اللي خصك وقف واشي بقى, بقى آش. آش اه شي بعد انتفهمه اه شي اه لاش اه شي انتفهمه اصدق شفتك مازال ما تذكر شي معايا في شأنه ايه اصدق ايه واي محبهولي اه غبا اه ماشي هذا ترا اه اه اه ماشي اه اه انا بغانين تزوج له بنتي بلاستاق انا هانا احمق <تصفيق> <تصفيق> والله يديك <كبال> والله <تصفيق> يديك تم عملك هدوي تم عمل اه سعف. سعف وليدي سعف وليدي غلا الله يخرجنا منطار العيب بلعب اي يا سيدي قلوان كاخلق بلعب لا لا يمكنك تشاور يمكنك تشاور راك مازالك في الشوار بنتي في داري وفلوسك في جيبك نوصلوا يصاحب ما بكل غير خاطرك على فين غادي نلقى غزال من شي بحالك ايوا ايوا ها ها حدي حدي حدي وسير شغلك خلي بالك على بنت بعد من الوالد بعد من يا ولدي راك باقي ما غادي تفهمني انا غير بغيتك تشفع الناس الناس ماكيتفهمو مع الكبار بنتي ولدي غير دري ما تبديش هاليه يا بركه يا بركة اسكت ما اتا مردك تحامق بيليا النقشة حتنو <تصفيق> اصيدي اصيدي اصيدي, أصيدي. بركة لتغير ستين الف ريال وزوج من الحاجة <تصفيق> تعطيها تعطيها <على تصفيق> ومضمعت الدهب ومتشار شوه وحيبا وحيبا واش بغي شوف شوف بدل الساعة بدل الله يخرك ساعة أخرى هالسي الجريسون هاستي القريتون وديها في شغلك وخلي عليك سيد جوش جوش أبا حزن البيو بالأطراه والله ينوضي هرس ويبدأ يدردك لنا كل شي جوش جوش جوش جوش الدار البيضاء كنت يدبروا على حل كان يمشي في سيارة الإسعاف هذا رأى ما منطق عندك جوش جوش جوش <تصفيق> هذا تعاون الله يخليك وقلص النيضم أبا أبا أبا أبا <تصفيق> أبا <تصفيق> لي باعشوش جوش جوش أبا لي ما عندوش رمك يعطيها غلص زوجتك بني ايض عمران بس بلدي الفلوس فلوس والله مرت لك فلوسك عبرت لا عبرت علي الله يربحك يا سيتي الله يربحك عبرت علي خطر عبرت عليك. ايشنو ماله دوقف عود تاني ايو ادرا <أفكرون> ماشي كرا عيباد الله اه شكا نشوف اي شادر مياه دوك شادر أشك... ميا شادر ميا شادر ميا شادر ميا اطها اطها شفنا إخوانا شفناو استامر سمح الله الله بكلكم دقيقة تفضلون على السيد يا كلامس شوفوا دريس ليه لور لور أقفوا فينا فنغادينتم هيه ما يتحرك حد هذاك اللي وقف السيد راف فيم خلف خلف عقلوق حمق بيرف طريق هما هما دريس هم شغلك أقفونتم فنغادين ما يتحرك هاد هذا اللي وقفه سيدي راشي يوم خلخل في عقلوقه حمق بينا في الطريق هما هما صافي دريس خم لك زيدو انتم مقدمي وبلا عراج وبلا صدع لكن لكن سيدي انا انا ما عملت ولو انا انا بريء انا فاتش انا ما عملت ولو انا في المركز أنا سبعين بارعتك لا اونا هذا اللي معك هو, هو هو هو سيدي والله العظيم له هو لست خاطر انا غير مقدمني معه كيفاش هو قلت لكم في المركز السبال حقيق كل واحد يلا زيدوا قدمنا لا ولكن انا سأجب ايشوبا ما بقص حمق ايو الله ايزمان هذا ايش درسنا اخبا يلغادي انسيبي العزيل كتعرفوا كتعرفو ايش بينا يبيني احترعرف هذا الخرج من الصباح هو كي علينا كيدفع علينا تابع لو سرق العواد ادخل ادخل سقراسك ادخل سقراسك زيدوا اجبك هل ازيدو سقراسك اتترق هو ديلا عندهم شي بقى جوده اعطيه اللي جالجانرمي هو اول اول اول اول عشل نهارت سمع خبار اخي لا تتامن لا تتامن والله العظيم لا تقتبل اللي يحمق تماما انا عجب اهنا فاشطح للعجب مالو على هاد المظاهر يعملها كانت رباب تكوينه وهنينه وربما بلي شي حتفق بي وعرفوه بغي يجلي عليه التومع وضرب راسو حمق و مع اذاك صاحب ولا شي كتبيخ دعو بها الناس انا هتشي اللي يبليع شوف <àsic> يعلم الله اخي يا اخي طفا المعلم ايمكن تزيد واش اه شو مخالك عليهم الجادرمي كالبحت عليهم من مدة نصوص مغربين كل مرة كيتشكلو فشكل وهذاك اللي عمل براسه قاب ورس البعا المهم هبتيلهم شو انتمو باجاجهم كل شي وجدر اسكر المعلم شي بحث طويل وعريض في المركز اللي ما يصيفطو عليك ماله ما خصكش منا خصص وجد التانتا راسكايا <تصفيق> ايا الوقت راه كيدوز على 4 د النادي الصخير ايوا زيد على بركة الله اه ما كنضمش هادشي شفتو في التاني هو هذا ديال هاد الحمق مزود دخل في الدورو بحال شي ممدد عشب وكينين في الحياة نماديج وأشكال من البشر كينشهر فيهم إبليس أنا موالفك نسافر ديما تقريبا نسافر بحكم المهنة ديالي ولكن الحال دي هذا المشهد عمرني ما شاهده حيوة الدرويج اللي كعمل براسوة ما باش كيملك ديال الناس هو اللي مقطع بيالحبر ديما يكملوا ديال المركوب والعرج اللي يرجلو كلها فصمة نقول لك لا شك غدي الاقادير يا سيدي سكنتم او مجرد سياحه هاي سكنتم التحق بوظيفته هات الزنا وجات الخدمه في اه. فعلا اقادير جميله ورائعه هاي ولا شيء علاش انتهزت الفرصه للعطله ديالي وقلت ما فيها بس نضيف عنده واحد الشهر ما فيها بس ما غاديش تندمي يا. ابدا اقادير اليوم جوهره من جواهر المريض الحقيقه ما يتخاش بها الانسان همم.. سيتك تشتغل في السياحة؟ <تصفيق> لا لا ابدًا انا تاجر. يك بياشي ري عندي بزار هناك في قدير مزيان الطريبة من دون شك السنة الأولى في الاقتصاد اقتصاد رائع أمجر آه شد اخويا، شدك الجاجة الرحلة عجيه دخويا في القرى الأخي لا بغتين شد الجاجة عندي عندك الحق يا مثل اللي بتشابك ويروه ساعة ساعة راني انطرتك اخويا الكربس لمتوره على راس كل ربوع ساعة يوقف عام يمكن لك تكمي باكيت في كل وقفة وفريح لوحدات ثاني كرتوشة قاع الاخ هلا ما عندكم شايف هاد الغزال منكار شي راديو في المرة المقبلة جبرنا وجدنا لك التلفزيون <تصفيق> <تصفيق> هكا العنوان ديالي يا انيسه البازار راه في احفن شوارع ديال اكادير مرحبا بك والاتمان مناسبه للغايه يا عندك الحق يمكن نحتاج لبعض الهدايا لما نكون راجعه لصديقاتي واحبابي معلوم القاعده ديالنا هي هذه مرحبا بلي جا وجاب <تصفيق> اقربله الجديده بلا <من> شك <highlights> هي هذه ما بقاش لا لا الله يعطيك وليدي الله مش عارف مكتسبا. ليش شو يا؟ أنا كبيرة. آه... م... لا الله يجزيك بخير سيد. الله. انزل اه حرت. ما شفت. أنا جالس فرجع النام حمرة. ما كلبوش. آه يا. تاهر. أصير سيده بلا ساير ودري. أصير بلا سكت تاهر. شالو ما مو مرمى ودربك سيل والاي نوى راندك سندك هاشتاوا رغاشي لا تطمئنوا اثيوبيا لها سبيل لنا بقيه سيل اللوك ونوالدا حنا مكره نشاي الوالدين سبك لالا ندفك سني المحاشي بس مكان زيدي زيدي زيدي الله يرحم سير سير سير. سير. زي زي زي زي زي ليار همبق نسير زي زي زي زي زي زي ليار همبق نسير زي زي زي زي زي زي زي زي زي احاولا بلدينو سيرين لورا لله سيرين لور انا ما اجيل بلاصيك عمولي البركة اسيدي فايل غادي بدك دا تشاجديلك داش دخلينه وشدي شدا ولا كار <تصفيق> انا براك تنجيل وصيلك اكتغراضك الفوق آه, آه, آه, شف اه شف شف اه شف شف شف كيفاش هاد خير دن الدنيا بالريشولوس شف شف شف مصيبة هدي مصيبة معا هدي الناس وانا بغوين تمور اصول شوية بابا انقلس هازتي اش كولشي عامر الصبر الله احمد الله ليش جبرتي برك يا كدوي يا حظواتك اللّه ونّيّعوا الدم، والزم أبويا يا قللي نبويا يا أسقط الوابع يا هارش كان بوك يا فمن عمرو الدعافيك ولا بخوتك يا بلاهم الهراب يا دويس رحتي في ملازري ما غير هاي دخلت ما ولا هاتبعه شهور وهو هربان عليها ولا ونأولاده اه ديال سكتينها اقطع على عرضك ايه يا أتحسنها أتحسنها ادو الله <تصفيق> اشكون أشكول... اجاد المكمبش اهدل تعيشور علي الله ها اتي بلك يا عازها ايقود انا مكن اعفو مك يعرفني مسافره وحدي مارك الله حتى هادك اه يا محذو صال شاء الله يحدي عنك حلق التوائط ياه ومصيبها يا ربي مصيبها لحا... يا على وعلى حقيقتك يطر خدي حباب الله يا هاي ور... الله اه حد يا وجد انتك في الديه وانت ماضي تغبط علينا انت هاي شاي غادي شي تابوشي ما تاب اطهار ساعف مع الزبناء الكرام لهذو السواق خصو يكون الله يرضي على خايه ها جولي دراجي هادي هادي اللي هنا ا تعال اللي هنا تفرج فكقوم رب العالمين وخليك بحالك اللي غادي ه؟ أشكاين عبد الله، <تكلمي>. أشكاذ زيادة. الله. الله. الله. امون الجاش امون الجاش واش غادي على بره ولا غادي نعمل معك لازم انا نازم مصيمة هادي ها ها شوفيها ها ها عباد الله يشهدو ها عباد الله يشهدو بيك ها تغضيته لي اه خليني بأطراحك وشت وشت وشت غدا الموت هم واش غادي اتلقي ما تلقي مني ها منك ها مطلق منك أوه أوه أوه أوه أوه يا, يا بوضعتي بكرهك انا ما حالي من هنا من الصفر وما يجي من كان يخ يلطي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا من يا لطيف يا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا راسولي ما بده تعبتني ليش يا عينيك يا عينيك غانج بدهم لكل عباهم يما يبرج خاطئ ليك اتقوا عبا الله اتقوا العدو الشيطان رادي حفلة عمومية عبا الله خلي عندي شي مصايب خلي افضاروك يا عبا منيك يا الواليس ما إشاله في <تصفيق> هنا على ما حاله صايب عادي فرازل بالأفلوز رجل سينغير كيتدم لها وجوه غالبه وهي ولا بغا تحشم يو عامل أماش كل ما كانش يضلمها ما يعطي عشر شكات عنده سمعتي قال ترك سبع هو هربان ألي أو مخلي أبران فقا هي أولادها سنقط ما كيهرب من دار العرس يمرت الدار على باب الدار إن كانت بنت عائلة محترمة ما تعملوش هتشوه امام الناس نعلم الله شنون دوزعلي انتو مارجر قد جيكم ان نختلا بعضكم وشك الله اللي يعلم بي أتباركي. لا لا دعم ما معقول تشوي بيها قذف نظر وزيان ابني قتي نوضي نوضي نكرده وقاك ابني قتي سبحي ليا هذا يا. ما ياوليدي ات همي غلط صعبك وغلط رسيك سيرو توما ديكسولي ها خليوني دابا حد حد انا حدي ما حطاب طويل طارت عاود راه هذا اش الشيطان اللهم لا منك يا يا اترمى الله يهديك شمعنا عارض واش مهما اختار الله ولا من عنده يا عباد الله شوفوا هاد راه فضيحه والصبيحه فيها غير خرج باش بلاني الله هاد راه ما يعسوا شي جنون اللي تحت الارض كتحلفوا هاد هو حتى كان يقلى البيضه اسكت اسكت ومن ذا انا معلم فضيحه مع الناس مالادوك مالوك هذي شي مراش بالغطرس لكن هربان عليها على ما حكات اه هو هربان عليها او هي اللي هربان عليها؟ الاحطار على لبره هو اللي هربان عليها بس دي الوقت صعب مع دورين مساكن <تصفيق> <تصفيق> كاتمعيني علي يا ابن الظلم لأخورا عاشا المعلم انت شكلي ثاني بحالة وانت دي مام صفر هذي خدمتك والمسافير في يدي الله اه وليدي دي الغيب دي محش شو معي هولا اه شغا نقول لك واه يعاونك اليوم انا غير وحده راه مصالبالي الحنطل هكا يقولوا في المثل كون سبع وكلني هاش لناشي اشي مصيبة مصيباتي أحشو على عين الاحباب ليله كبير معنا ومننا كان سرقوا كل واحد راح خارق ماشي اللي <صفح> ما ولكني ماشي بالشهره هذه <صفح> راه عقل الا من <صفح> الاخلاق والعرب اجي المحاكم موجوده صافي صافي زوج لاقاونا زوج يفرقونا غير نوصل ان شاء الله المحطه زوج تلعدوني يفرقونا صافي بعدا <تصفي> خليك توصل صح اه انا عاديني بعديني هادي فنانه هادي ساعدين كنا نعول، كنا ختمين ذيكوساعدونا. كن أدخلت خرسك، أدخلت خرسك إمتاعتك بالخوري، أدخلت إمتاعتك بالقفاء. كسمح. ما ما شو شروط الاسلام هذه؟ إنه يعلمون كار وجه. واجل جلسة هنا، جلسة هنا. أنا فعل كذا بسكت. حشمينتي. وخلية ذبح. بقى... آه. سكت غير شوية. اسكتونا لا. أحشمينا. وخلية ذبح بسكت بيرير على وشات سبيان. قل ما فيدي قل قل ما تقصد يعني تجبر الحمهم كله وزرق بالعضة والقرص ايا احتى العافية كانت بها هذه ما في قلبها لا ولا شفقه ولا انسانيه لا حتى الناس عليهم في الدورة خلي الفايدة الله ايه الحياة دولت معك حلا زحلا ايا الله بحال كان اللي كيدفع غادا هانتي هانتي بدي على اصلك وعلى اخلاقك من الناس هيا هيا باش الناس كلهم يعرفوا سيرتك شوف هنا ومرينا فين لك فين لينا ما حدش كياكل وتاكل فيها الخمار ان شاء الله مازال باش نوصلوا الله ما بقيت عارف اش نقول إذا أخليها بكراني ماشي مرة وبنت بنت مرة عشان نهار. سبطك على سبطك لا لا لا لا شحشمة عشان تصين عشان عيب الله. وش دي وخي ومشلقي عبرة. أخطاء أخطاء يلا تي يلا يلا هو و... عزيزي. عزيزي. عزيزي. شوف ما احقدش ترميه انا اول حد والله ما غنزاك اروع والدي شوف الله يخليك الشونطه ديالي راها فوق هو اشتمت هي وحده خير بحالا خليها لي في المحطه ديالي قادر و نقول للشبور يحضرلي تاقرب دور الله يخليك ناوي تهرب يا سيدي نهرب نهرب علاش لي ما نهربش نمشي على رجلي نمشي بالسطوب نمشي على الصبار عيني ولا نبقى هنايا بحالات بحال اللي السيده لي فهمك وكذا مع داك وكدا في الدنيا هيا هيا هيا هي راه طع في لي ما هربني منها أما كون كنت طلقتها من شحال هادي وين طحيت الغلب الله ما عنديش شافني الله وعضرني يا سيدي الاولاد ما عنديش باش نخلطو طبيبه ديالو اهلا وجد غير يحصل نقذ راي الكل تبعك لا لا ما كان ضم شيء لحقش شيء بقلاب الاولاد على هذا الخرج ما كتحس لا بولاد ولا بغيرهم أجيب عذاب هيا اللي هي قبيحه على لهذه شو اللي خلك تولد معاه اربعه مكتاب الله خويا كيتصرف كي كانت خدمتي في هذه القرقيبه الفلوس ألحبي بقي يدفع لي البلا والباس اياه بهم كنت كنشري منها البتي سام الحلوة والكلمة الحلوة والعشرة الحلوة والمخ توني صربتني المرايح وظهرت على حقك تندك تشبها اياه عندك الحق الفلوس كيدفع البلا والباس يوم ما يكون بس خليها لا بام لي إذا بينظر وتعرف عند حقك إيه راح شو ده رأيتك تنت عم صاب غير ضرب بشي نعس؟ آه، أبداً أبداً خوي، هادك منك تكون في حالة عصبية. يمكن تبقى بلان نعاس طول مدة، أطول مدة. أيه، كان الرقم القياسي في الفياق. جوبا، ما أقول تاع. الله, الله, الله. فين قديش شو الضرب فين بدة القدرة خوي؟ فين بدة يستحي يستحيل القمعها هنا يا. قاعد أصبرت، حتى نصل، غادي توقع شفطي اللي يمكن ندم عليها طول حياتي. ماشي واحد غير على شوية طلعت لي الدم للراث حتى كنت غادي نرتك بجريمه حتى لا بدرسها والله ما شعرت يا أخويا حتى زيت المراز وشوية على شوية كنت قادي نجبها لها في الراس واحد دقة ما تنطشي منها والتحدو داميده دا. لا ولا قوتين من الله, اللي الله, اللي الله, الله, اللي الله. العين العظيم الله. لا أخو يا رب حتى يسهل عليك الله وفك الظرب مع امر الله واستعد وش راسك ياك الحمد لله همدت العاصفة أعصر رغات مسكينة كل ما في قلبها تابعوا تاني تعمروا تاني خليوني خليوني تبعوا أحصر ألقى أفهم غذية تبعي فأطلبوا وخلقوا بالعاني بالعاني تفقتوا عليا هربتوه مني من بعد سبع شهور وأنا كان مختالين آلل آلل <تصفيق> المحكامات طلعوا فإن ما مشا ما عنده حباب ما عنده خدماء ما معروف له أصل و... سأل مقطع من الشجره ما عنده لا والي ولا تالي داكشي اللي مزيروه و مهربوا عليا وعلى ولادو وقف الشربار أنا ما قبطني الله الله. <تصفيق> انا فعركم اش زعما قفطني بيه والله أنا فعركم غير فهموني راني مظلومه راني سافرت حتى لهنا في الدار البيضاء غير باش نطلب من واليديا يعاونوني على الزمان وهل والو يا شياني ما حتى قنيد ما رحمني كل واحد يلا متكافي مع راسه وأنا تغلبت تقارت أغلبت... أعم شوية للوارك يستمسع لي رجلي هروة هرب أغبر لي القادة رجع الله لله رجع الله سوري الله يهديك تب يفرج الله حاولي على صحتك أولادك نصبح وما تيبكي أغبر فشطة الله بين الشجر <تصفيق> مشاق الله يا ربي بحالي لكنت في منعما وفقت مخلوع قال لو كان خديتيه غير بالخاطر بلا قوة وبلا عنف ما كان شيء يهرب منك كان ربما على لأولاده ويطلب منك المسامحه ويبقى معاك لعداب اللي دازالي وانا بقت غير متلوقف الزنق كان قلب عليه ما خليت لكو مساريات ولا سبيطارات حيانا لحيث نخدم ونوجد الاولاد ما ياكلوا ولا نقلب على أببا غير شفته تعمى وحينية وتفقعت بحاجة بومبا الله يكون فعونك مسكين الله يكون فعونك ماما بيجع فاكم رامشيش لي كمشي حاجة ما تقول أوليدتي هكا أوليدتي هكا دقريس لها هي بلاتي بلاتي دوق خوتك واه قسمها عليهم قسمها عليهم اه لا بأبسرين لقول يديلوا حاذ يا شكراتك غيروا اصلوا للمدينة اللي فيها الضوء الحق ما زي بيش عيه ان شاء الله اه الله. فالله ارجع فالله سيدي حمودة سيدي حمودة يا مالك شكاين يا كمائيتي. يا شرور قيوة ديك هههه <تصفيق> لا اللح ليه قلطت عليك حتى هنا ولا عاد نزلت من السيارة ليه ارأيها ما جي قصدك اوين والله هنا عندك تعمل بحال صاحبنا اللي أربع لا وتزيد بخلفها وتخلي المسافرين حدهم حد اسمي أه أه انتي هذي كيف اشعر انتي اييه انا جيت خلطت عليك بدخلتي تسعديه طوعتي ورجلها وجابوني في السياره تبعداك تبعداك في الطريق اه <تصفيق> ه ه وعلى شوتي تعبتيهم ما ومميقبتوشي تعب على التعب دواجير سير سير بعدا سلم عليهم ومراهم مزروبين حي تراجد متبوع بالخدمة في ستاديا الصباح لا لا لا لا ما كنتي شي تعد بيهم هكذا وتعد راسك. رأسك يوحي النوع لي يا مساكن لما حكيت لهم انني اطلقيتك وتطوعوا لهذه الحالتانة يوانا الله يجزيهم بخير والله إلى أولاد الناس هم هادوك أطار أطار أطار يجلس السيدة ديالي القدام نمشي أنا نسلم على الناس ونخلط عليك سيري مع سيري معا وحها وحها عطفة ليلة لذيذي خويا الطاهر حبيبي الطاهر نعم المعلم وحلافة وحصلة كبيرة ولادي شي في قلبك انت بها الترقم زياد وعرف باللي ركاه هزي معك خيال الله دي الأروح لما نصبوه يصول الله لها قدير لو طيلاته على الدم والمرأة الأخرى اللي عندي فقدير واللي بتاع لي وقتش نوصل باش نشوفها بغيت نعرفها واشو ولدها ولا لا يوم اللي هنالت مالها مدبير الحكيم زين ها ربدا يمشي الحال والمسافرين الله يكون فعونهم بدهوا كيتقلقوا كي يواطلق انده كسيري زيدي حمودة شكن كاي يقل بحدك هنا طهر القريسون بعض المرات منهم كاي يكون شي وجير بحال وجهك كاي يقلسوا حدايا والطهر كاي يجعل لور كيف هامل لدبا صافي جبرت لحد وما نلقى شي حسن منه اش من حلال اللحلمة ما اليوم ما عندي معك فراق فين ما نشيتي هان احدك في الطريق نطيب ليك ونصبر ليك وفي الطريق نضرب مصالحك كلها جبتي لي الضك ولكن كن غادي تعيائي هاد راد دوامة للاحلمة غير قولي الله يسهل عليا في شيخ ديم اخرى باش نبقى بسيتي مني مع جنبك هادي زوينه هاد الخدمة مكاين محسن منها شكون بحالنا ديما مصافرين فين غدين لأقادير من اين ماجين؟ من أقادير من الربط لأقادير وخير الله بلادات غدين بدون نشوفوه في الطريق لوحد ما كيقناطش ايه والسعب للأحليمه غير قولي الله يكون في العون خلاص. يوالله يكون في العون وكثير شيء لما كيكون السفر بالليل ايه الليل الليل الليل, الليل والمسافه بعيده افضع الناس وهرجون او تخلي على الله السلام يلا طب يلا طب يلا عندك عندك عندك مالك مالك بسم الله مالك شنو كاين غير شوية كان غادي يخرج فينا ذاك الكاميو أخلص للأحليما ما تخافيش أي رغي الله لما تكون إحدى ما عندك شي مناش تخافي عبدا ماشي الفارات ديانو كانو غادي يعمل لنا إلينا لي <تصفيق> <زمني> فار <تصفيق> يواجهش ديانو الفيران البولات بجوج لا لا ما تخافيش أي لا للا من الفيران ولا من الخطوط الله يهديك للأحليما والله العاضي يا سيدي حمودة وما تسنح له إلا كان ضب اللين وما طال وانا كان دعي معك كان قول يا ربي تحفظه يا ربي تحفظه من الطريق ومن ظلم العدو والصديق بحرمت سيدنا ابو بكر الصديق امين سيدي يا حمودة عرفتي بعدها شنو حلمت المارح خير وسلام حلمتك يا سيدي يا حمودة خير وسلام راكب على طور بلق وانت لابس لها مبيض وواحد الساعه نقول لك ثلاثة نقول لك 4 ديال الفعاد وليك على العرق هاوذ بالله من الشيطان الرجيم شوكتي دير حمي ايوا وبديت انا كنشيت هاوذ بالله ايوا وبداتك العود كيغوت وانت كتغوت ويلي مالك وقفتي اش كاين حمودة حموده جاب لي الله بحال الرويد نزل تنزل الطار شوف, شوف شوف شوف راني بحال شكيت يا لطيف يا لطيف يا لطيف ايوا لي بعده وباش نتهت ديك المنس الله السلامه والعافيه هلا وليتي كالثقب المنعي والله انا شو كتير حميد خير وسلام داك شي كيقولوا كي عليه سيادنا الفهامه غير اضغط احلام <تصفيق> يا سلام ايوا باختصار باش انتهت <تصفيق> ايوا تغيى ما ضربتني الفيقه في الغوطه اللي ديالك هاهاهاها هارول كل شي بامان الله أغير جربك الله يا نعلم ياك أش ظلك للحلي ما ترجع له ربما هذا الفيران يدخلك عينيك لا لا لا لا لا غير خليني حداك أنا مزيان جز حداك منعبش ندرب على الطيق في المستقبل ياك ايوا هي... هيا بقى سيدي حمودة شفتك احمس وقتيني على العائلة وعلى أمي وعلى خوتي اي اي اي اي يالله على الشهادة عاوتيش خبر الوليد وخوتك رينا على الشيطان الضماغ صالف معها الحلي عاولي بالله امي مسكينا كانت نعصى بالصبيط على الخمسة الشري وستقلنا صفيما الله الله الله الله مسكينا امالها اش كان عندها طوعين عن طوعين عند الولاد عوضت شوية الله يغذلك وما قلت لك اتواعز الولاد لا لا, لا عوضت لك غير في شوية غير في اللي كنت يعني في اللغة الله يغذلك المعدل؟ شنو هو عوضت لها دي المعدل؟ زعماء نصد مش يسهد ريف شونك ومش يحتاج يسمعون الناس هو العوضة لك بحال خرافة خيال باس الكبير يا حصراء. ضرب عبد زوجة بواحد لعيد ما عرفنا شيء من اهيه ما تيرلحها البحض ونسكنها معامل في الدويره. وكان يطلون النار ومطل وهو ما قال لي كيفو الشيش لحظ يا رطيف يا رطيف يا رطيف عباس دار هات الفلح ايه اي اي اي ومن هكذا كانت تفزمها موين كان يحصيها النخات ما عندوش يلسل عليها عفريت والله ما تسالي هوالهم حيث ما عمل غير مكتب بعدها هوا ما كيرتشير هاد راح لا لا ما في أنتي إيش راح مكان الطهر من هنا طايح لونسات تحول زنانتي أو دي حدر السوس كيف شوية وما خطفت وما عدت أنا عود قبوري وما لحتي يا لما ميرمت ليه تركت ينضرب لها كليات معه وحاج أخرى من اللي بقطع بيارة بالزواج أتضح لها هاد بسات إيه إيه إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه الوضياء الصباح سليسر في من عند حذبنا كلهم قلت لهم حقا محقا عندنا شي فرح وضربات يا سيدي حمودة بخطرة اليومنا هذا شي كيقول يقول لنا بشعة شي كاي يقول لنا طلع طلطانجا محثنا شي يا خويا شكو اللي وقت معاها هذا عندنا طبعا سبب عشنا بلي ليه عندنا سبب إيه للذئب الناس قديس وما يقدر عليهم غير الله اللي خلقهم هربوا الشيطان بالكعبة إيوه زيديني من هذا الخيارات إيوه دباب ميمسكي نامه نقدر اللي كان سكنوا فيها وربما قد يطلق عجل البيع بس خلص تام دي المال ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومرضات ميمسكي نحطة وصلت للموت لا حيلتها الخوتي صغر ولا العباس اللي ضربوا الله في خطرة ولا الختي في الطومة اللي عملتها في صبلها كلها وعاد لي يا أنا اللي بشيتي عليها بلا نعرف عرفين آتي خلاص حنا مشكلتنا في سيطا رأني في سرسك القضية كيف عامل الله يهديك كنقولها, كنقولها لا دي دي <تصفيق> كنقول لأمي والله إلا ياسي لحبه دايلك كنقولها لأمي شنو كتخولي لأمك كنقول ليها. مصاب كل كانوا الرجال بحار رجليه سيدي حمودة القلب الكبير والنفس الغالية والرجلة صيبة هذه <تصفيق> سيدي حمودة مالك وقفتي عودتان لا لا ما كيلوان عش كاين المعلم واش غادي يستأكد ان هذه الروايط نزيانة الطار ولا نغطب نفسي عشي حمودة واش حنا كنت مزحو شبيك سي سي سي عود الله يدعلك شي لقي سيندرا قوم بخدمتك الله يرضي عليك واخر معنا روح الناس الله يهدي واخر معلم وصلنا يمكن لك سبقى هنا عصايا أنيسا نوصبو إلى وصل هذا الكرم دابا اسبوع راه ما يقول لها حد عندك الحق هذا مشي شكر هذا حمير جدا للاحلمة واناسي في حالك خذي رحط الله عظمك. وليتني الناس بغيت الصراحة انا راني محشاك محشك الخير يا حبيبتي يا حليماء <تصفيق> الاخوان عشرات دقائق يقدرها اللي بغي تعشاء او شرب قهواء ايه اغوة عشرات دقائق كيقول ابو جوحمر هو عارف بلي ما شيثا اما جانيا عشرات دقائق عند الناس يا عشرات دقائق وش قرب النهار يطلع ايوا علينا علينا ماما اييشو انا انا خرجت نجيب لكم ما تاكلوا والله يا ربي من عندك الطهر يا الطهر مم. شوف اخويا عفك ما هيش حل راني وحلو حلم فيها ما يتشف انا قلت لك لا لقادير ولا مدبر الحكيم ايوا ما كتعاود غير الصلاه على النبي ولكن انا عامل مع السي بيخو المره غادي ينتظرني في المحطه حيث هو عنده طاكسي حتى <تصفيق> انت دي ما كيدير معك غادي يتضرك وما كيجي شي افتعد نسيبك تاوى ما عندك الماء ولكن رامل الساد والميمون غادي يلقات ماء وقف المحطة بحل النحس المرحوز <تصفيق> شعرت وارتها الطريق هاد المرة عمرتي لي قلبي من الهموم غير على مشاكل مرضي للرباط امرض قادير امرض مرات مالك اخوي على حالتك وش انت احمقتي هالشي اللي عملتي راما عملو احتحد ومن ما عملت حراف ما نسمح لك بارك الله فيك تعطيني النصائح كل واحد حور في نفسه اجي اجي بعدها فين غادي يا واهم بحالك اخويا وهنينك انا غير فضولي <تصفيق> خلاص خلاص الطهرة الضرافات وامين حك معك حد واللي في امكاني قلتلك لو كنت, كنت كان عارف نسوق مليح كنت خليتك هنا انت ومولة الدار ضمن راكش وكملت طريق الاغادير ومنت عليك بالنياب ومولة الضرزة قادير حتى على خطرك لا لا لا لا لا عرفتيش كي يجيك مليح بمجرد ما نوصله إن شاء الله تعالى غادي نصيفت معك حليم لاي أيها هذه المشكلة لاي لا لا عبتشين غادي ندخلها القوى لحد المحتر ايوة وطلب لها قهوة ورفطر على ما نجي أنا سوف نمشي في الدار ونقول لهم نسيت شي حاجة ونرجع عن الصيفة هذه في حالها نمركش وعاد نمليل عنهم ايو مراتك القبجج اللي بدار السبوع ايو عندك شي حل أخر من غير هذا ايه واخا رجع اش غد سير بعدا السيباح لي ما كتشير عليك راه راه كتشير عليك, كتشير عليك, دي عليك بسا. نسيت طلبت لي تصيب بلا قرعه ومنظه حيت بها لاطشون نسيت سي سي سي راه الصغار دير اه سيدي نوض انا نوضه سيدي شوف مولا الدارش بغات واذا حتا تطلب مني شي حاجه اه والله الا عندك الحق عندك الحق سيدي حموده نعم بغيت نقول لك شي كلام بالحق توعدني ما يطركش اه القليل الاحليمه وقتاش عمري طل منك ربي يخليك لي اللي بغيت نقول لك راني ما عندي شيء لوجه باش نرجع للبلاد بلا بيك حيت حيت كيفاش علاش نوقعت تكلمي ما حد طريق كتقرب وانا انا اشنو حاسه ما كاين ما نقول لك راني راني حليمه حليمه اش كاين عاد كاين دار معلم مايك وقفتي لا بتنشف الروايد لا لا ما كاين بس يا حلمه جاوبيني راني البال ديالي مقلق اوامي كاتقي النار ومطال كاتسوينالك وحبابي كلهم كيقولوا كي قولوا لي باللي انت وسمحتي فيا فيها وربما كاين قاع لي ضل يطلقني قاع شتل وكان هالشي الشي علاش كراتي ترجعي لمراكش النهارة اللي يا سيدي حمودة كانوا كيتسلوا علي غير بالفم النهار فيه كتر من الشهر والشهر كتر من عام وانا كان نتدرك كان نتدرك ماذا با حساب الفرحان اللي عمرني ما تمنيت تكتر منها بحال الى انا طيره في السماء السبعة ايه ولكن ما كنت شفك تعتو عليها ربما انا الان ما عندي حد من غيرك انت كل شي انت اومن وانت ابق وانت أخوتي وانت زوجي عندك عندك عندك عندك الله يعطيه عفلي لا ما عنده شيء عيني باش يشوف سكتي سكتي خلاص شكاية أنا اللي شفته أشنو كان غادي يعمل طاق الفيران دياله بقوة ولا بغايت فيه <تصفيق> يا للا هادو اسمهم ليفار ليفار مصيبة معاة اللغه دي قولي غيرده قولي غيرده دو. دوكا سف هكذا كيوقع المصيب الكسيد في الطريق بسبب دوك الفيران يا يا سفي صفي صفي اطو اطو اطو اطو ياك وده ما خلينا من منها تشاهدنا نرجع لحديتنا المهم أنا سيدي حمودة ما عندي فراق معك يا سيدي حمودة سيدي الأيام اللي, اللي كنا عاد زوجنا يا يا يا يا كانت يا مغزالة عقلتي عقلتي نهار مشينا لوريكا في السبعيه من الاولاد الزواج وكيف دوزنا ديك الايام حمرني يا سيدي حموده ما ننسى كان جبدوك تصاوي وكان عيش معهم وقعد، كلها تفكير وبكا ونتضى دار ودابا الله ينعش طبيعه الي ضي كنت لي هذا الموضوع اللي اردالك ياك عقلتي بعدا، عقلتي هنا دو كنت صاور اللي عملنا في المنارة والزهر ضاير بينا عقلتي عقلتي يا سيدي حمودا. ايه ايه ايه اليوم كنت جري بسرعة ايه بعد المرات كنقول مع راسي يعلم الله والسيدي حمودا كيف يفكر فيها كيف انا كنفكر فيه بارك بارك عليا يضطي راني كنسوق احلي محرم عليك عرفتوا شنية معنية السوقا بالليل يوى سوق. سوق حمودة قل يا سيدي حمودة لش العيالة ما كيسوقوش الكره ما عرفت <تصفيق> علاش مو؟ علىود البارازيت بزاف والهدراع ووف بني بزافة بنيتراكة والأعصاب لما كيكونوا الأعصاب مترينة ما كيوقعوا الحوادث. تفهميني مايدي عجوبة عجوبة يا سيدي حمودة لسوق الطيارة نعم إيه حسنتي إيه هلا كيفاش حسنتي لا <تصفيق> حيت حس واحد حمق كان ياكل معانا في الطريق كان كيس قطيع رقلك حمق ياك ما هي لحمقاته شكون هي طياره هلا يا ودي هاديك <تصفيق> قصه طويله ودابا نحكيلك من بعد دبا نحكيلك هاهاها <تصفيق> صافي مشاو خلاني نساني زيدي حمودة فهد القاوة لا لا مش الحساب رأي نزل من القار ما عرفتوش من الينداز حيث شركب في تاكسي وغدر ايا ووصلني قال لي لازم يمشي يزور المعلم ويتحزم معه صباح الصباح بكري لا هو هربان لا الحساب حمودة هو اللي مكلف بيه يا لالا حلمي كيف شفتي دا بس يا حمودا عندو ديال المعلمين واحد فالرباط و لاخره نفقه قدير وخصويت فالحساب فالرباط و كذلك خصويت فالحساب فاقدير هكاك ايوا دابا بديت كان فهم ايش نقولك وما يطالش المعلمه الا في قفص واحد كريم من لا هلا شكون هذا في الدنيا اللي يكره الفلوس أنا كنت جبرت اللي يعطيني الفلوس ويبقى واقف عند راسي الليل والنهار وما يخلينيش الناس أبدا الفلوس هذا للحليما الفلوس أنا كنت كان ضمن الصندوق هو اللي مكلف بالحسابات ماشي الشفور إيواء للحليما كلها كارو الطريقة ديالو كاي اللي عامل بولها اللي كيتخلص وكينعوتني اللي عنده اتقاف الشفور وإحنا كيف شفتي كنركبو الناس في الطريق. اي اي اي عندك الحق فادي قولي يا ساعة ده بشح يوا علينا اطناش اطناش اكتر من خمسة ديال السويه وانا قلسة في هاد القوة ايوا عيد الله يدي عدم ان لمو خلاص يلا فيك جوع نجيب لك شي حاجة ما تقولي على اللحليمة جوع راني وكل الغدائد يا سيدي الطهر ايوا يك ما فيك النعاس لا لا أنا كنخاف يلا يا سيحمود كنا تكاشي شويه عند المعلم ودا الناس نمشي هو واللول نمشي معك لا لا لا لا لا هنا وانا أنا ما نتعطلش عليك أنا... نفيقوش شي أنا فعرك يا سيدي ما نتعطلش عليها رانين أما نعرف لا فين نمشي ولا فيه نجي هنا بقاي وانا قد نوصي عليك ملقوة صاحب حمود احتا هو الله يكتر خيرك يا سيدي وسمح لي يا سمح لي ما كاين سيطة خوي الطهر آه. بيبي الطهر بارك لي بارك لي وفرح لي فرح لي اطرافات انسان عندي غزال من عزري انباركو بشعود همي عالفكاك اما اليوم غادي ندوز واحد تقصيرة ما اطلع فيها الشمس، اليوم ندبح حولي، وفي السنة غادي ندوح زور اه الله يطعمنا حلال، اننا انما لازم خصنا نعشيش شوية فانتر عنا الخدمة راحنا بتبعي السفر، الصفر سيتي، كله نسيتي ولا حلي ما يا في يا لطيف يا رطيف عملتها اخويا وتقول وش بقاتليه في البال الله اكبر لهذا الدرجه كل شي عندك سهل مال مرحبا بكم في قناه المسلسلات بمسلسلات ادعيه المغربيه اه فين هي اشكلها اشكلها ها ها ها مرحبا مرحبا ونهار الكبير هذا ذاتنا البركة تفضنا سيدي تفضنا سيدي البرح ولدت المرأة عندي في الربعات الصباح شو سبح الله العظيم كل شي سهل الله والمولدات جبرات جارتنا الواقع الواقع عليك بسعدك السحمودة كل شي كي لك الله تبقى واهلين حضا المحطة ديالنا شلاز لازم كريات الصباح طاوة خليك للحلي ما كتنتظر كيف تفقنا ايه ايه اوه اوه اوه اوه ايه شوية وكنت غاضين تفضح مع النسيب ايه وانا ما تفضح تشليوم تفضح عدع لا ما نعلم فرق يا عدو الله اكتبارك الله على للنزيم مع السلامة لا مع السلامة هدي عبتش كلية هدي المولدة جارتنا وتقول واش نسابي خلولي حطيدي بجيبه <تصفيق> اسدي نسابي زيالين عمامي الله والسلام اولاسي الطهر ايه ولا اللح ليبه بس كده ما عارفتها شعورش عده باش تخلص الطهوة ايه اجي اجي اجي اجي معي اولي الطهر اجي انخرجوا مننا ولكن الفكر معي في حل غير ذلك هي ده باه حلفت بالحلوف درجة ترجع المركش. ما ترجع لمركش وانا اخويا حير ايه على الاقل ديديك الوليان شوطين ترتاح فيه وتغدع على ما تفكر زي ما في نظرك هذا هو الحل ماش يش ما على شلي ما تعرف علي يا مع مراتك ووليدتك عش فيها منها سيد حمود اقل نعم خليني في التقار لا انا ولا ما قدني شاكين. شاكين. مراتي ما على مشاكل مشاكل مشاكين بيا لاش مراتي كم هنا وكتعرف عارف مراتك وهي ويا بحل خد يا واش هاتش عندك قد انفقوا الحمق ضرب الحجر اييه هي هي عندك الحق عندك الحق فهادي نسيت باللي السيده ديالك ساهمت مساهمه كبيره في العرس ديالي الله يجزيها بخير الله يعمرها دار الا قلتي نقله طيبه نقله طيبه عندك وان شاء الله فيها ايوا ايوا شوف ها سي السربي راسك القطار كيدوز بسرعه ما زال مشيت لا داري ولا ولادي خصني نتح خصني نبدل هاد الحوايج خصني نتحمم ونقلع لي هاد الوسخ خصني ننعش باش نقدر نفقه صافره سيدي حمودة انا افعالك الى ما تشفكني لي بجيه لك ايه ايدنا اخويا القتل ما في دناغي القتل ايضار لي ما حل من غيره فين اخبر عودتاني هاد حمودة خلاني مشي جونه وزاد بخيفه طلن طاح بالوحدة ديان نهار وانا مشي جونه بين ربع ديان الحيوط يعلم الله هشوقع له بصاب غيري كله عليه وما وقع له حتى مكره يا ربي يا ربي يا ربي حفظه يا ربي ويه بفموك اللي قبل العصر يكون هنا يا دباو يعلم الله شحال هذه غادي تكون كتر من 12 ديال الليل ميني ميني ميني ميني, ميني, ميني؟ غزار غزار سباك الله غزار غزار عبت اوليدي شعبت شنو هادي نسميك <تصفح> شنو تسميها لله ربيع اللي يا سيدي حمودة انت اللي غادي تسميه شوف عافتي من الاحسن نفكر في الاسم أسبوع كامل باش لما نحضر في الأسبوع ان شاء الله ان شاء الله غادي نكون وجدت لواحد تسميه غزالة بحلو ان شاء الله <تصفح> سيدي حمودة ايوا مازال ما فكرتي بالكلام اللي كنت قلت لك كلام؟ ديالاش الله بغير سيتي تنسى الموسى لله ربيع رأى الفرحة نستني في المسيحة انا يكش حال من المرة قلت لنا ودبر على اخدي مهنة يا فاقادير باش عمرنا ما نتفارقو. اه اه اه اه كاينة كاينة اه ولكن هلالا رابعا راني ما مقصر شيء من جديد خصني انتصب الشركة دي الطبسة هنا واخل اجراء غادي تكون ضعيفة على الاقل بعد الانسان يبقى حدا ولدته انا تكلمت مع ابا في الموضوع؟ وكي يظهر لي الى غادي ويجد لك واحد المفاجأة ما ترجع من بعد غدا ايه ايه ايوه الله الله الله يجيب لي فعال الخير. ايش حالة دي بعد الساعة يا رطيف يا رطيف يا رطيف ما زال الساعة الله ربع الكربش يقلع وانا ما هنا ايوه ما زال الحل والمحطة لا لا لا بالعكس راني ساعة غير سكسي ايه لي اول مرة هذين صفر بالليل وهذه يومين ما شفت الناس هانا فعارك سير غير بشوية أنا ما كين اللي نوب عليك ولا احتل حاجة لا لا غير ما علمتهمش هو دي رضيحة أنا النيس بحسن شوية ديال الرحة الله يخليك أحمودك إيه ليش بتراسك ما قد على سوقان بير ناقص لا لا ما تخفيش يا ليا جزوج كيسان ديال القهوه حره وانا موقد من داك شيء كبير المهم خليتك على خير هات الساعة أرهارا بعد أن فوز داك الله زالين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وش حال بقلك عربع شيء قلع ساعه على الأقل جدلي ياك وفش نكون ان شاء الله في الرباط بالسلامة سبعة ونص ثمانية بعض المرات إلا كان عدنا شيء خير بحال اليوم نكون تمها إن شاء الله مع من تسعود وحضاش لها الحوز زيد ياك. عموده يا حموده يا على سلامتك وجه الخير هاج فين حليمه عاديه عاديه حموده اش كاين ما جرتيش فلوتين لا هو هي تيتكون مشات الكوميساريه كوميساريه عاديه عاديه حموده على سلامتك وجه فين حليمه مصيبه وقعت اش كاين اش وقع ترجس من اوتيل اه في الكميساريه شنو الكميساريه على وقع فهمني بعدها فهمني تما تعرف اللي كاين سير تكلم دابا مع ابراهيم طلب منه يهدل المسافرين على ما ترجع يمكن تعطل اكثر من هاد القطار اللي تعطلنا دابا مصيبه هاي اجي معايا اجي معي. اسمح لي يا سيدي الغلط منك السيده في الاوتيل ما عندهاش اوراق تعريف ولا كغي صدقها على الاقل وانت ما عمرتيش الاوراق ديالو غير خديتي البيت خرجتي بسرعه قلبوا عليك ما طبعاً هذا شيء يدخل الشكل أسيدي داباً راني نراني قدسوك أسيدي الكوميسير المهم دابا أرى خليت الكار وقف والمسافرين كي يتضروا. ما مضنيتش غادي تعطل هذه المدة كلها برقادي خرجوا السيدة من الصندوق سير سير مع أسيدي سير بارك الله فيك أسيدي مشاكل شكراً كذا بقيت في اخر ايامي كنت جمع فلارة كأنني ما كان سوا ما كان طلع ايوه بغاك يا مصدع اتشذا ما كتب الله راني قطلك شغل دمالي هو اللي دهاني حتى على النعس تبا نقاب الطريق ما كنت فراحة. ما نعس ما ارتحس وشنا بشروا لحديد وغرس كنت غرس كنت السيدة حمودة اتنع صبك المسافر في يدي الله غنطت قبط الطريق وعينك يتحلو اطهر <تصفيق> لا تبقى ملة، نزيد نصرام قلقل. من يديخس الناس يفعل ديال الصبر ديوم. غير يقول بيركبوا معنا الجمل. لماذا سابلك صدقني لما قلت لهم بأنني امراض جديدي حمودة الشفر وانني غير كذب وانتي ما هاد دماغ ديالك ما بغير فهم الحياة شوية لا كرني لا ابتقة لا احتحاجة سافري من بلد البلد من أولاك ايو كتوقع مشاكل في الطريق كتوقع الله يستر واديث على الاقل الإنسان خصو يتعرف شكون هو ومنين جا ولا ينغادي القطوط والكلاب رهما ولو بل بل بل بل كسكي على القوة عيبك يا وليا رضيليا يك عيد في كاسيدي حمودة منهار تزوجنا تصوب لي كارني وانت غير مطالع لي بليوم غدا أنا كتعرفني بضعة وما كان عارف والو آلالا آلالا اللي كتعرف تسافر من بلاد البلاد بارك الله فيك تقدر تعرف كل عشب ايه <تصفيق> صفرت لوحش عمالية العينين راني جاي يا وحدي والطريق كلها وانا كان القرى ما عمرني سافرت وحديك انا راني بنطار الله بارك آل الله فيك اش كتي بلا غواك بلا فضيحه ديال العرض الله يديك عاود تاني هاد الهيره الله يتوسطو بحال سلام سير دعيفك لا لا لا خليني نتي هاد شغلي ولا كاع ن... نردك لورى يلا هويدي يا سيدي حموده لا لا لا, لا. جيتي بدل عليا بزاف تفركتي معي في العصر بحال الحريم مالك مالك سي حموده آل الله. آل الله. قوتلك مالك لا لا قلت لك سكتي ما نقوست فيك الهضره الله يعطيني الدرصه الا وما ومعاتيا راسي قيمه ووقتاش غادي يكون هنا عاده صباح؟ في 9 ولا علاش هبا شفتك بحيلة انت ماشي حتى لتما ياك موقع شي مكر وليدي حموده لا لا لا لا لا ما وقع والو عندك يتاول او اوترو غير طمه من هذه الناحيه ايوا وعلاش كاتسال؟ انا دائما كبتي في هو مسافر ومع الحوادث اللي كتوقع والله ما كيرتاح لي القلب حتى كيدخل ايوال الغيب حجتمع والمسافروا في يدي الله ايوا بالحق انا لازم ما نصاحك بواحد الحقيقة سبحان الله الدنيا زمان هاد يا ابنيتي ايش من الحقيقة وير الشيطان يبشفتك اليوم ماشي على عادتك تكلم خلاص وقل لي كاين اموال ولد الحاج المعطي شريكي عاد كيف جامنا قادر اليوم ايوه وتلاقيته مع بارسوق وقال لي شي كلام بصراحه خلاني ضايخ بحلاش قالك شافوه عند واحد البقال ما فقادير كا يتقضى ايوه وكان دوروا جورجيه البقاله وكان قلوب اللي عنده بارح وكان <تصفيق> زعم زاد عنده وليد زعما البارح وكان فرحان ونشط زعما حمودا زاد عنده وليد هذا كل شركة كبار وقيل ما كيعرفش حمودة او شبهم عش واحد اخر لا لا يواذا بخليني انا ما جي كلها دراع راه كان كيقل واحد المثال ويأتيك بالاخبار من لم تزويدي اما ما غاد شيء المعنى بالحق مع معنا غرض المهم في الكلام اليوم ابنتي هذا الزمان غير عملها زوينه راه حاجه ما كتخب سيد عرف حمودا وسمعو كيقول كي بقلب اللي بدا كيطلع كي له الزاف من الخدمه في الكار وباللي عياب الاسفار والمتاعب الطريق وقلت الراحه وزيد, وزيد وزيد وزيد لا لا لا لا ابدا وش هذا الشي يمكن يستحيل صدق ان رجلي سيد حمودا يكون ابدا ابدا هذا كالصفا والتامه والعقل والثبات والرزانه والحياء والعراض والجود والحشمه هذا كيشوف أولاده كيقول العيد غدا Yeah. منستعدي يضحي بروحه على وكدنا ابدا وش نصدق الخداعين المشوشين اللي ما عندهم شغل غير يشعلوا العوافي ويشتوا البيوت الامينه ويفرقوا الرجال على ولادهم بابا كلا لنا صافي صافي ارجع الله لا الله ما قلنا شيء أنا اللي كنت منعن الله غير يكون نسيبي كيف نضن في دينا مثالي في الاخلاص والاستقامه ولكن مع ذلك احتياط بزياده وهذا راس بلادم ورس داد مراب وحده عالم وش نزع ما ندخل في دماغي شك من جهته وعنا من الحزم ما الضن ما كل شيء شفت يا ابى راك نتفقيه وكتعرف بينك وبالله راه تضن حرام وداب احنا غير سمعنا ما احنا شيء حمار قاد نطبله ونغيطه غير اللي مجرد سمعنا كلام لا ما يمكنش يمكن يكون كذوب يمكن يكون باطل وان بعض الضن ائتم وانا ده بل مقلقني هو ولشريكي قال لك بلي سمع البقال له هو خارج وعندك تنسانا في السابعه السي من ملي ترجع من الرباط بالسلامه <تصفيق> <تصفيق> لو هاد الشيء متسولوا بالقاعده اسيدي باظ باظ ضز على هذا الباشا كيف كيزوقوا كي الكدوب ويجيبوا الهضره في صفه الحق باظ والمهم دابا انا خليتك على اخر وانت يكون يديك المره الحكيمه الرازينا ها خلينا شوف خليني من التصوير ها ايوا انا خليتك على خير دابا هاد الساعه الله يرضي عليك وطلب صحه سعاده ايوا هاد الوسواس ما نخليهش يدخل ابدا لدماغي ماشي حماقيت الراجل شنو منه نوض انا هكاك كن... ونشك فيه ونرمي عليه الباطل ايوا دابا بقى... مز... الله يعاونك خليتك على خير هاد الساعه يبان يبان لي غادي تمشي على خير هبه وسمح لي لما ما درت لكش حتى كويس داتاك الواحد حاجه حموده ان شاء الله ونديرو جوج ديسات الله يرضي عليك ايوه هذه وحده اخرى اش هذا ما هذا قال لك تزوج وعنده وليد ايوه هذه لا حقا هو ما قال زواج قال غير اسبوع ايوه وما غادي يكون الاسبوع حتى كان زوج ايوا وما غادي يكون هي السبوع حتى كان زوج المعنى هي هي حذو بالله من الشيطان رش كنت ما عليا ما بيا حتى اللي جا وقلب ليا الدمه في السله دابا في الرباط غادي تكون عندي نفس المشكلة اللي كانت ليف <تصفيق> علش كدوي. علش لي ما ما <تصفيق> ما في اكادير الله يرحم بالك كدوي على حليمه وفيد مارك ستار ولا نض ما غير ما خلق الله غير يفكر لك في نتا وفي المشاكل ديالك نتا المعلم واش شفتك ساهي فاش نتا كتخمم الله يتبالك لبنى راه نخمم بجرتك لما بسكينا هاد ما غادي انتو قناك سير واجيب على الرقص المقانة اما لا قادر ومن قادر للربط يوه سيد يا عيد آيات ما نقنع فيها باش تسافر للمركش على ما ندبر على شي حل وعلو طلبت منها غير اسبوع ونكون عندها وعلو قالت لك عجباتها هاد الحيات عاش من حيات ش من حيات الرقص المقانة سير واجيب يا الله خيطي بيطي لا لأفارقك المهم قالتك تبقى نصقى حدا جنبي نحبك ونمخطبك حبني بالزلز واللي داردن يسأل العقوبة عندك الحق ايه ياولي دي طهر مع معارسك فوز فيا ونشطلي على خسرك عندك واحد المجموعات النوكات قدامك ايه الحق كيف تبغي وتشفاف ياه ياه والله ههههههه <تصفيق> <تصفيق> قبل رجوع الرجوع أعطتها غلص ايه والطريقة اللي قطعناها كلها وهي ضربها بنعصا وراها مازالا ناسا له قد احتاج ده ده عدن في قد شروع شي حاجة امين اعطينا شي بسوبة لله امين امين يقلع لهاد الوليدات هل هي غلب علي زمن وعليه اجي اجي اجي اجي اجي هك اجي بعدها المسكين مالكم الصهار معك دخل الوليدات الصغار هاد الليل وهاد تصمر وما علي نزوب كيل وبالبرد علاش علاش ها يقول الله يستر. يا صفي صفي صفي صفي صفي صافي صافي صفي صفي صفي صفي صافي هك هك هك هك <مسكي> مسكي صافي. صافي, صافي, صافي بحبك الله يا لطيف يا لطيف انا خيسقيني من زمان عشتي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على كاسيدياك يا شبركه راه باش يا صاح دورنا طار يا قولي كيف جاتك كتقصد النفيسه اه سيدي نوض في القصص ديالك العديده راه الحليمه كتنادي عليك شحال برد واقيلا غصه شي هوا او يعلم الله وخا واحد اللي ما حلمت يا سيدي حموده فهاد السويعه لي ما ما نقول لك شوف لنحلي ما انا بمعارك لازحكي لي حتى حاجة على شي من اما انا واحد انسان كبت تصريفه و احساسه غادي ترك واحد المنتهى عظيم عند الله يصيدي حمو هدا ايه ايه <تصفيق> <تصفيق> انا انا من ايمي ما كيكتبوش ايه اجوب وجد راسك لي مخنها مطرها غير لانه سترى غير ارى ان ارى ان او ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان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 حسيت بها بحال شي شي بوفا دي الجلد ازلت علي, علي المخ والله اي ما عفتراتي باش تبليت الله يحضر السلام هاستي الشيفور هاستي الشيفور سيلينا اخويا غير بشوية طريق رعامرة وطريق السلامة وانا ودارت اصيادية اصيادية سيدنا الله يخليكم خليكم انا راني كان عشغالي مزيان التنبيه مزيانة سيدي والشيطان في الدنيا والحمق هو اللي كي في الحديث الله يرحم الوالدين اركضل تشوف الحوادث قدامك الله يخليك غ اه اه! كان غديه تمناك ولازنع! ما يستر الله يستر الخرج العقبة بخير! اه سيدي ما كان غير لويد دي كل شيفور فور! وحيات سيدي ولد عن شي بعضين ما كانت توويله! الارواحي ايو ديان! هل الله يهدينا وخلاص! ولا حول ولا قوته إلا بالله! اه البارح اكدال كلفنا هاد خيارة! أكدال, اكدال بارح كنت راكب مع واحد مول السيارة! يلا دوك اللي اخد فول هش دك لا دكترك بمعامول آفات في الدنيا على من على أقل تفايدة تمشي على عينك تميس عندك الحق الأخ يسوق بنا ومن الزلح ده دكتر موس فاين كي عملوا القهوة باش تبقى سخونة ايه ايه ايه فرنا أي باش معمرو فهمت شريبة الأخ مبلي والله أفهم احنا ما دينا ما جبنا في القضية ساعة ساعة كيزغم ديك الزخيمة كان قولو مسكين مشاربش قوتو تصباح <تصفيق> ايوه وهو واحد الساعة والأخو الأسباع في السوقن ديالو ها <متصفيق> مع الطيور وكاي في السيارات ويحدا منموره ويحدا ويحدا ويحدا منموره <متصفيق> ويحدا <وطيق> مازلك وهو مواهبه ها <متصفيق> ها <متصفيق> أفلتنا من الموت <متصفيق> على بول أحولوه الأقوتي اللبلان علي هو من حصل حصلوه في الطريق <متصفيق> <فقوبي> ماشي طبيعي <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق ما يقلبوا الترموس وقعوا عمر بدا كل بلاحظ اه اه اه اه كاينة الشيكين انا كملت الطريق بالاوتوستون ركبت في كاميو وخليت الاخ مع الجاندرلية يا اهلا الله باش كملت الدعوة معهم بصراحة يا اخي انا تأمر كنكون رفت بلا في كل سفر حقيقة هو المسافر في يد الله ولا يصيبنا الا ما كتب الله لنا ولا اني ولا اني ولا تلقوا بأركوسكم إلا تلوك اياه اياه اواه دا منين صحته يتمشى بشوية كان غادي يرسقطك قلق تحت ما يوريه في شغلوه الانانية والجبع وتفرعي راسي وزيد حتى الزيغة وقلقني حمد وباش هتشفر عندكم باقي خشي عالاش خشي باش كانت تقصد يعني واش مازال شديد في الحرفه ايوه ساعة الله ساعة الله سبحانه من ليسه ولا هي ايا عندك الحق السدوليني كل شي يمكن الإنسان يقبله إلا الشي فرض ما عندوش الحق ليسه ولا ينام <تصفيق> اهلا هو مخبوصة شي بس موقع هذا ماشي دفاع عندك الأخ القانون بان الجميع ماشي حتى توقع الواقع عاد نقوله مكتاب خصنا بارك الله فيك نرجع لأخلاقنا ونحاولو نطبقوها فهذا اللحضرة هو المسؤول على جميع الأرواح اللي معاه هو الأروح اللي مجي قدامه ورأى برك الله فيك مسؤولية كبيرة وعظيمة هذا رأى ماشي اللب يا سيدي هذا الشي اللي قلتي كله عندك في الحق الله يزعل بمتاسيبنا غير الخير آمين سيدي آمين إنما قبل ما نطلبه من الله تبارك وتعالى يحفظنا خذنا من جيثنا نعملوا الحصيات باش نحافظوا على نفسنا ونفس الناس معنا كعينة هذه ولا لا أقلها وتوكل الضاير ذي عليك ركفهمتني الضاير ذي عليك ايه اه اه لا وعلا شذا ما هاد لبكا مش بغيت حمقني ولا شخحك عقلك اه لا لحلي ما لا لحلي مرني كنسوك حاولي دي على العصابي الضيخة لي ايوه خيال سوك سوك انا كانش كيربيني خلقني ما انا مزوجة بحلالياتي بعيالات ما انا اجل مع ما انا مازل عزبة مترجى الله في المستقبل عرص المنح نصيبة هادي حليمة أرجعي اللون أرجعي قلتلك اللور ولا غالدين عمشي رضيعها ياك يا, ك... يا سيدي حمودة ياك هالشغر هتطلبت منك تسكني في الربص ولا فاك هتير سبعتيني هات المعيور كله أقشوية الأخ <تصفيق> أصي شي فورك شوية لنا يا <تصفيق> سيدي رحنا والله العظيم ممزروبين <تصفيق> حليمة أرجعي ناسك شوفين شوفيك لعلاو على السحل ماشي منها ما مزيانه حصل ديك الخبزه اللي قلتي لي ما جاني في الطريق ناي ديالك ها ويلا سير شوف شوف على ما تضحك انا بزاف عليك أنا نيت الله وما هو راه وشوك دي صعيبه خاف على راسك مني وعندك حنيما حنيما شوف احنا قررنا المحطه ونتكلموا مزيان على هاد كلها انا فاك انا فاك شويه السكات لا تسبيلي شي شك بشيكاري تاعو ثاني واخا سيدي انا صبره عندك تسحب لي كرني منزل بالدار ومن مقلوبه عليا هاي انا من البارح اليوم عرفت الدنيا مليح مليح بزاف من البارح اليوم شي معنت هاد داك الشيء اللي شفت البارح ف ديال ساعة. عمرني ما شفتو في حياتي كلها غوتي شوية؟ شنو اللي شفت حتى نوصل لبا ونحكي لك كل حاجه صافي خليك عاد كيف ركبوا دابا غادي صافي كل شيء هو هدا. ما كيه كليات كوليات ولا صندقات المرأة لا لا لا والو والو السطهر والو بغيت نسوي واحد سؤال بالحق تجاوبني عليه بصراحة تكلمني سليمان قل لي يا بعدا كيف عمل نسوهات السحمودة منسجمين مزيان ما كيهنا السحمودة مالو طي عمرها القلاة طيق ما أهمين في الخدمات بزيان أعلاش السؤال لا لا كند ما غير سولتكم خلاص هو ولكن كاعلاش اخبا عليه شي مسائل ماشي طبيعيه شي جوج بلايص الدار البيضاء الكر اللي خرج دابا عامر اه كاين وحده خوه كيمشي للسوق واخر محطه عنده هي في الدار وقتاش غادي في 10 ونص 17:11 بارك الله فيك حتى انا قلت لك انا حسب ما سمعت على السحنو دا داع الجريسونات اللي خدمون عها تلقون لعليها شوية خفيف مع رأسه وبقي الرحصة يطلق الدماغ هاتشي كان ولا ايوه كلاشاتك تتعلق من قراء سيسليمان وقالوا لي يا عامل خبلها في زوج طلق الانسان حر دراسه سيسليمان لا, لا هي حر ولا انه شو هو في هذاك السن هذاك ما بقاش صغير لهذا النوع من المغامرات العاطفيه هذاك هل... <تصفيق> شغلو وقصد به ويلا كان قلبه ما صغير ما تسالون شي انت تلحق <تصفيق> قادوكم تسمعوا كلي اي شكون هايديك معاهم قلس دابه في القهوه مراته يا سيدي بقى عندك شي سؤال اخو <تصفيق> لا لا لا لا ما يمكنش كيفاش اللي ما يمكنش لا لا لا ما يمكنش على هاكبنا على طلق للطعم يمينو لنا ها ما نعرف انا ما كانت خشيف سوقتنا نسح بال الله يديك للطعم اغتيت رضاها يا اغتيت وكنعرف عرف بها وموها من هادي السنين لا ما شيره اقول لك يا عبد شا قلنينة تربيت معها فضار وحدة من دي كلها صغار. حيث كنا جيدا يا مزيان ايوه خليتك على خرص سليمان حصل لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لابنات الناس ابنات الناس العايشات فضرغ فلون ايه سيدي كل هيد دي هفرصو مان احنا ومن الناس لا واحد سيطان لا واحد سيطان تقدينو النصيحة حاولي سيبتر الدوردريل حاولي لكن ملازموه ديدي لازموا في الخدمة وانا عندي شغلي فاش ندي ونقول لك واحد لكلمة اللي بغا يسلم في هذا الزمان يدير عين عمياق ودنين ترصع والنسال بكب ربما يرتاح ويمكن يسلم ايه واحد سلم ونكر يسكت عليه حب لا لا ميسكس عليه حم ارانا لازم نعمل جدي باش واني دي للطب يكونوا على بعيد لابد لابد لابد لابد هاد القبيل ما كان فضعش يا سيدي اللي بغيت عطال فضو ويعونه هتشغل انا عطيني بالقبع ايه حاك ده ايه يا سيدي عندي اللي منعمل فليفون لها وهو يبلغ نسابوح لا يضايحو في البلادات ايه وام حرام حرامه حرام هاتش حرامة عبا الله حرام ويتاش كل كرت على الحاسانة. الضمير. الضمير الضمير الضمير الستاهر الضمير. الانسان اللي مو منه هو اللي كي يسعف تغيير المنقار. والو حتى بقلبه. وهو اضعفه الايب. هو اغير المنقار بقلبك. هي وهني راسك من صداء. ولاش? مالاش يودي ولاش? وانا في امكانين عمل تليبون ونوصل الخبار لماليه بالقاعدة. انا اكون مخفتش ده بغين انت نحس معاك. هذيك المرة اللي معها دابا نعمل شي واسيله باش نبلغها كل ما كنعرف عليه على الاقل فعرف راسها مع من هي مسكينه اولا يا ايوا يو. ايوا شاد نقول لك قبل اليوم كنت كان عارف بطل كاين ولكني عمرني ما عرفت حتى له الدرجه الدوز بخير السي سليمان بخير دوز بخير و شنو كان تسمي شنو كنت تسمنا انا راسيا ديال عبد الواحد راجل بنت خالي يعني وهو كيعرف مسبه هذاك المنحوس يعني كيعرفو من معرفه كبيره صافي صافي هذا الاجر هو الا ونقوم به دابا دابا صافي با, با, با, با, با. صافي دابا تانعثت وتاكدت سليمان ما يكذبش هذاك بحال خاي وعبد الواحد راجل معقول اليوم بيا ولدي ايوا بريتيها غير بلاثيه احسنها يا أحسن تخميمة وتخميمة ولا ضربه بالمقص على وجدك الوليد عليا بالكفر وفي الحرام باش كيحلوا الرجال الا نخليها فيه راني ما انا شي طم شفتي بها داك السقف اه مالو مال مالو ثقف ديال البيت السقف ديال فوق راسنا ايوا انا السقف ايوا مال بالكم هذاك غادي نخرجوا عليه السقف ننزلوا فوق كل ما بناه اللي بناه فرمشت عين خدامه فندك نردوس فالنكن ماذا يا وليدي حمودة هم ما تقد عليه غادي نوريك جهنم في الدنيا كيف عامله نشفي فيه القريب قريب لا, لا لا لا لا بنيتي لا لا لا لا احنا اولاد الاصل والجهد معنا شي غادي نعمل في البلاد لا لا لا لا ما تكون شي متصرعة من الشيطان انا اللي قصيت معاه وكفحت من اليوم ما كان خدام في وحاولت نجمع له رزقه ونزول من دماغه جميع البليات مش كنبلي هيا حتى ولا شهوات الشهوات ويجي اليوم ويضحك فيا بقال من اخوي بقال حقيقه نبي وبركه كان حقيقه انتي بتنني في القاوي خرج بياض القرطه واشرط من ولا نتالي سيرتاو جمعتيلو الشملح كوالا وي اليوم بغي هادشي يبه بالله من بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> اليوم بيا ولا بي. روحي ولا روحك لا لا لا بنيتي بلاصيك الرعمه يرد عليك واه غادي تشوف اليوم بيا ولا هو بي. لا لا روحي ولا روحك روح الله كيف ما عملتي معه غادي تجيبا غير براسك تفرقتي مع انت راس المحاين قتلتيه كيف قلتي غادي تضيعي ايامك الباقيه في العقاب والمحنه لهذا انا الحكمه والرزانه واجبه في هاد وقالوا سيادنا الحين افضل من العار ما بقاتش عندي العين اللي تشوف فيه كلشي نقدر نصبر عليه ونتحمله الا الغدر والنفاق والكذب وهو دابا جمعهم كلهم ثلاثه ايوا جا جا غير غادي الله يديكو <تصفيق> وحسن من هذا الشي كله يعطيك فراتك واعطيه ولده وخليه يعوم في محره ماعطيه ولده؟ هذاك هو الخاتم اللي ما نخليه شي يعمله في صبعه لا بالعكس بالعكس الولد غد له في المتاعب والمشاكل ويخليه مجيف وهو بقي صغير وبزز منه يرجع للطريق ما حر غير فيه باش يديه للمرأة الخورة ويخليني لدي دي لح بالملك لا ابدا انت هذا بابا غير شوفه سكت وتفرج بصر الله ولا ولا ولا وبما انك رجل حشومي ودرويش ما تقدع على سيفت لي يام وجيل عندي باش نوجده له استقبال استقبال يدردك فيه الحي الميت ويقول له الزراس كتشوف حروب الزوجة كيف كتكون وكيف خلاوها مواليها يا ربي استرتي ما فاستر ما بقي يا الحنين يا الكريم يا لطيف ما قعد شعلاتش يا غني شواء انا عارفك رجل بدعا وما غاديش يدخل راسك في هاد السوق بالحق لازم ما تجموه الهنا يواء شوف ابنيتي ما تهضر شي بعد ها شوف <تصفيق> حتى تزيد تأكدي مليح وتقد في ديك الحجة الصحيح ولا عليك انا وامي غادينا نعرفهم ليحكي فاش نصدقوه ونخليه يعترف وهو رسم احني الارض حتى يعترف ويقول الحقيقة عاد نشعلو معاه ولا عليك هادك مهمتنا احنا و احنا بها. وغير مكوح ديارة <تصفيق> <تصفيق> في عالكفاية إلا نسيت تفكرني وإلا نسات نفكرها والحمية تغلب السبع اللهم إنا نسألك اللطفة فيما شارت به المقادر ما بغينا شعيبنا هذا نصيب لا حول ولا قوة إلا بالله إيه. ما كنت كان غير عايشين في السعادة والنعيم هدي عوينا جدكم وخلص ما كينا لعوينا ولو دي نبع ما كينا غير الزيغة وقلت الحمد واتق الأميات اللي ما يستحقوهاش هذا وكان لا غير ايوه خليتك على خير ده بعد الساعة وبردي اه بردي عندك ما تصفت لي يا موي دابا دبا في هاد الله يخليك ايوه انظر ما يفعل الله خليها حتى الصباح دابا الليل هذا لا لا, لا خصنا نحروا عليه الليل قبل النهار سعد راح احرم فيه ولا لعنشت الشيطان بنيتي وفكري في اللي قلت لك رأى الحيل فضل ملعب انا كاتسعود غير الصلاة عن النبي عمل لي قلت لك الله يخليك ببا ما شاء الله ما شاء الله ايوا انا مشيت لا حول ولا قوه الا بالله انا اللي ما غير عطيني عقلك الله يخليك راسك تدغل وفي قلبك تدغل دخلت عليك بالله لما ما جينا للطريق وكل الحق واش انت ما كاريطان او سكن في الكار هار ونهار ايوا جاوب انا مراتكم نحقي نسكن معاك في دارك الا كانت فقادين نمشي ليها والا كانت تطربط نمشي ليها كانت بيت السماء والارض نمشي ليها او دابا دابا الصراحه ما تفهمنش. غير فهميني والحل اللي بغيتيه يكون يكون انا سيدي اوافهمني وانا انا سنعود نزيد نفهمك الداره لالا عندي في كيف قلت لك ولا اني حيث انا ما معمراش بزاف مسكن فيها يا زاره اعطيهم زوج بيوت معي ايوا باش يخرجو خصني نعمل الحيله او لا الحيله ولا شاد الحيله منين يشوفك جبتي مرات كل طال دارهم الله غادي و يعطيك التسع <تصفيق> ايوا هذا الحل عندك سؤال ولكن بالنسبه لي لهم مساكن الله يكون في عونهم راه ما عندهم فين يمشيوا انا نهار الاول كانوا قطعوا لي في قلبي حيث مد دم 3 شهور وما كيقلبوا على الكراء وما جبروش وما خلاوش حتى السنصار على وجه البلاد اللي ما مشاوش لعندو ايوا الازمه السكنه كانت وما ومازال الله يكون في العون ايوا يكريو بلوطيل يكمعوا ما غير عذاره كي قلتي وا لا يا لا وعلى الاوتي اللي قد فمهم وهاد الطلبه مساكن ولادك ها كيفاش ولدي ايوا شفتك كتحن عليهم اكثر من اللي كتحن على نفسك وعلى مراتك ولاني على الاقل نعطيهم فرصه نعلمه شهر ولا حتى أسبوع ما يدبر الرسوم واش كين هتشي ولا للحلي ما؟ إلا كان غير على أسبوع نصبره مجموعين أنا نبقى أكل صفر معك كل نهار حتى تخوضنا ولا ولا ولا محدك أتققي واشي فعل الله ماشي معقول يا للحلي ما ماشي معقول لي ماشي معقول هو رجع للدار نبلة رجلي اش غديني يقولوا علي الناس وماشي معقول نرجع رجع للدار بنت خالتي للدار كيف قلتي لأنني ذا كل نهار شفت العين بدا تكاد مني وما تطوع ذاك رجل يوصلني لعندك الجديدة غير باش يرتاحوا مني خلاص يا سيدي حمودة عارفة كنت فاهم خلاص اه هتا هرجاب الله واذا يفتعلين ما محد نعنف ده البدء اتكلم مع المعلم التليفون اتكلم مع المعلم التليفون اتكلم مع المعلم التليفون بك تليفون منين يمكن المعلم ده قادر ولا ربط الله اعلم انا انا مجي واخا واخا حليما شرحي له المشكلة على ما نجي شرحي له. الو كيفاش زعما الحاله خطيره حتى لها الدرجه الو الو ايه, إيه. لا حول ولا قوه الا بالله الو شنو خلكم طبيب؟ تسمم بحالاش الحليب ديالك ما مزيانش ايه قول ليه هي انت اللي مريضه الو خدوج سمعي انا ده بدخل ربط. وغدا نكون في اقادير اي هي ما ديري حتى في خاطرك شوفها لله الأطفال هما هذوك بحل حليب على النار ايه ايه ايه أي واخر شوف المهم قبليه بالأدوية على منجي لا لا علو لا غير قتلك زعمال قلبي كله راه معكم لا لا ما تخافي شاليا ايه ايه ايه ايه انا في السوقان كان ردولتيم ها عصبي ما عصبي <تصفيق> لا ولا عليك قلت يا نمولف إنسان في حال المواقف كي قصيكو الرجل هي والله يشوف من الحال يا لطيف يا لطيف علو خليتك على خير هذه الساعة ما يكون عنده بس واخا ها ها شنو الحنى واخا شنو أخر شو فك شوية الفاكية؟ الحنى والفاكية. <تصفيق> واخا للا ما عندي ما قولة اللي أخذت وجه مع السلامة عاد هاد الشي بصراحة سيحمودة ما غاديش بك الخير وراك لازم تندم ايوه با مال الميت صبرول مع الزين كفروا مالك التهر اشو فغي تقول حتى لاين غادي تبقى عايش في هاد الفودة مراف الرباط ومراف قادير ومراف مسكنها في الكار واش باشي الحمق بعيني هذا هذه خمسة وثلاثين عام وانا في الحرفه من لي حليت عيني في بالدنيا ماشي شي مغربت على هاد الشكل وهاد الالوان بحال تستقر انت دابا لو كنحكي دي شي حد ما نصد تقصي على دي شي لا فالطهر دبا من هدرات زي دا راني لو كان لك ظروف زواجي بكل وحدة منهم راك تدهش بالمعقول و واللي نقول لك هو إياك إياك ثم إياك تحكم على المظاهر يا الطهر راه الزمن أبو العجائب واللي حقق يحماق إياك ماذا بيا تفتح لي قلبك وتسمعني على الظروف اللي قلتي محد الإنسان في الحياة هو كي يطمع يزيد معرفه في دماغه. يا لما يجي الوقت نحكي لك على كل شيء. إن ماذا بخصني الحل؟ حليما ما ما تمشي للاوتيل من غير نجلس هدا. قالت لك ما نتحرك لهنا ولا هنا. هو لا لا الطم. إذا ما بتشتسل لعندها هذا يخرج له العقل. أضمنك عملتي شي حادثة لا قدر الله. إيه انت بعد فهمتيني قولي لا لا الطم. عمرك عملتي معها شي فلطة شي غلطه كبيره مثلا لا لا لا هذيك مسكينه معها عندها ما تقول قابله ألف على شي غير انا ما بغيتش نخلعها وهذا ما كان سيدي غير خلها ما فيها بس تبات هاد حتى هي كتخبر الضبر وفي الصباح بكري قلب لها على شي حيله تسكتها بها وسير مع على بركه عليها مسكينه من التمرض ديال وهي ما موالفاش بهاد كله ارتاح دابا ومن هنا الغداء لهم ودبين ونحاكم ايوه هاتشي فاشل قتيني كان فكر حتى انا كنخصني اللي شجاني <تصفيق> <تصفيق> لأ ليه خطيني عليك وخلاص شحال من سيئة اراني دبام معك فيها الله يصبح لنا وخلاص بالعكس الحسنات لي ركديهم انت انت يا اخي فكك الواحد لي صاحب الاجر والماشوره الله يهنيك دبا الله يهنيك يا سبحان خير السي حمود كان هضرلي هذا هو دا الكافاش سول سول سول هذاك السيد اللي مقبل الصندوق هذا اللي كيقطع الوراق الله هذيك كلشي باقي في الدار ما علينا بهاد الشواه اللي يعرف مليوم الله فيك اللي راني ما بقيتش شنو ديك السويه هلا الحويه تلقي غادي نتبعو ان شاء الله بحل تبعا ري صوتك الله يرضي عليك او انسولوا لي بعدا السلام عليكم وعليكم السلام هذا والكفاش قدام تاع حموده يا حموده الضلعه اي هو هذا وصل في 3 تاع الصباح ايوا فين من الجوديه منك وفين مشى دابا الله اعلم ما انا اللي كيكون هنا بالليل أهلا أشياء كلها لا لا لا غير لا خلاص لا الدار وتحولنا عليهم و... <تصفيق> هو دي ما تجمع مع طلس بحالله اهلا شنو زمان شنو كانت تتفضل مع دي ما داخل مع الطلس زمان الكار ديالو مش هر بالروتار آه, اه اه اه اللي بيشيح قاعدة عمره ما تزل منه بارك الله فيك بارك الله فيك ما تعرفش دابة فن نجبروه اهي لما كان شيف ديك القهوة بلاتي بلاتي طهر 그리스 اللي كيكون معه الناس داخل الكار، هو يعطيك تخبر، ياك، بارك. الله دك دك على الطريق، بارك. رد من شيء حضر بس؟ شو ها؟ السولو طار قالك 그리스 كيكون ناس في الكار. هي طهر طهر ببيان، راح كلا تعالوا كله حقيقة كلها. ياك. ونصلوا العار. إيه لك يعرف شيء حاجة ميحب يعيش عليهنا. شوفه عمل واحد الزياف في راسك غير اسكت الله ما قدين على الضحك واخا هو ادخل يا أبو. أطار. أستار. أستار. أستار. يا تاعي من تونادي اسيدي هذاك الله وتكلم حدا المدافع ديال الحرب العالميه لا تقعد دخل عليه وديه وجيبو ياك الله ترجع له الروح ويفيق ياك ها ستار اه ستار ها حموده والله مسكين حموده قتلوه اش هذا هل يمكنك على تكون محمودا اه خطا ها ها ها ها ها ها ها ها ها بلا قياس ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الستار، الستار، إيش كهين؟ ااا شو قال مال محمود ده؟ أس أس أس أس بسم الله عليك سدي سبحان الله سبحان الله سبحان الخير بعده. <تصفيق> ااا أه أه أه بالله أه أهدي بالله من منا منا. ااا أصبح الخير يا سدي بغيتني من العمس. أي الله يخليك بغيت نسألك الله يجزيك بخير. ااا وخلاص سدي سبحان الله بعده. تكعد من ناس الكبسون. آه زين اصبح الانسان تقول كلمه ديال الازبي والعياد العياد الله يكون في العون اش الخطر الخطره مولاي كل الله يجازيك بخير من الخبر تاعطينا على البع المحموده عند اه ما عندي عليه غير خبر الخير شكون ما يا سيدي اللي باغين كيف الشيء ده انا نسيبه انا ده بانسيبه والد ديال السيدة زوجته اه اه سمح لي سيدي على هذا الحلفه فاجبرتيني الله سمح لي <تصفيق> شبس مكاين المهم ده بانا السحمه ده ومظهر له اثر والسيده والوليدات مهورين عليه حت منعاته غير كيجي كي من الصفر كيجي لداره هي هي, هي هي اللي كان, اللي كان عامل حاجه البرح بخنان عطلين بالسهر وتقرب في الطريق وهذا المرات تخسر بينا الكار وتعدمنا كيف هو هذا يا يا كلباس وكان لا الحمد لله موقع تحتاجي حاجة خطيرة الكاين هو المدخن الربطة السحم وده ملقى شيء بسكينة الكابير باشي مشي للدار من ساعته وتخلط هنا قدامي وقال لي ما بقى غير الفجري والدن ويطلع عن المهار هنا مشي تلدار فهاد يقوم الوقيته ايوا اللي قلت لنا هو ماشي من عاتوك يخلي الولاده تماولين عليه بلا قياس دك الشي اللي قلت له ايوا قال لي يا غيرن كم يقروا ونشرب خيوه ونتوقض مع راسي ونخطقسي ونمشي ما جافني كمل كلامو احتدبوا الامانه امانته كيفاش <تصفيق> ماشي لا واوي يا ودي الله يحفظ انت تعينو ناس مسكين قوت العيال اللي بيه واخلاتيني ملي كذا تربيه قلت شي حاجه وقعت لها طما تما انا سيدي سيدي حموده قاعد بزق من هنا مشي يشوف المعلم وبلا شك دابا راه طافط ياك دابا انت متاكد هاد سيدي كيف كاتسمع ماجي فين توصل طاح حتى تجبروا تما ايوا سيدي سيتار سيتار انا مسايي خادك جاي واحد الشك ودخلت عليك بالليل قانا من غير ميعاد إلى ما أجليه والصدق يا حبيب الله <تصفيق> يا سيدي يا صدق حبيب الله وأقول ما عندك <مدع> اش تعرف على حمودة مودة من هنا نحية زعمار ومن نحية الصفاوة والمرؤة والأخلاق <مدع> والسؤال ست طهر صباح الخير والخيره لاله ما <تصفيق> غير بقايب كايتن ما هتم لالا طلع هنا هذه بنتي زوج زوج جوج حموده ايمان الدراري عنده متصرفين متشرفين لاله جبرتي عاد قلت للواليد علاش سي حموده باللي راه عاد مشى للدار دابا تكونوا غير تخلفتوا معاه في الطريق مع سي الطاهر اراك واكل من طعامي وشارب من شرابك كاينه الله يعمرها نقله و عليك معقول ولد الناس يوالله يجيب نفسه بللا وحسي حموده على ما كيشكي عليك باش كيعملك كتر من خاه القلب على القلبة بللا والله يحسبني وبلا شكة تعرف عليه الشادة والفادة بحالة الزعمة خلينا ده باستمد الله يردي عليك اوه خلينا نتبامه مع الستار كل صارح انا شبرتيني غادي نجبله مع الموضع خير تحت انا ما اجي اوه ا كاينه الطاهر و انه بالغلاشي خبار على الس حموده جان لي قالنا بانه متزوج بمراه اخرى مدينه اكادير واش كاين هادشي او لا ايوا كتعرف عم الحاج حال هاد المشاكل الشخصيه عمري يعني ما معها وما وانا غير ولاني على اشارات ديالكم المستمره غادي تكون عرفت لي اشياء سمعت لي اخبار راه طال غير عاديه واش يعني هذه الاشاعات عندها شي جانب من الصح ولا لا اسمع ام الحاج اسمع راني دخلت عليك بالله آمنت بالله نصيحه اللي هي اياك ثم اياك تدي على كلام الناس والناس يا ام الحاج كيجعلو من الحبه وخصوهم هيرعي منيق بطلق الشابة وقرقبو الناد واللي يدها في كلام الناس يعيش حياته كلها في الوسواس ما يديه الناس ما يعرف رجلين ديالو من الراس <سؤال> ياكا سيطار يواز اما غير وسواس وكلام الناس يواللي عرفت قلتلك ولا بلش يضغل صحك به ألو تبا سيطار قالوا لنا جاع بليه <سؤال> كان عنده السابع هادليا يا معلوم احياني على ابن دمك الراس شحال في هاد الزمان كبر شانو ولا صغر شانو ما كين غير شتيم والكدوب والبطل الله ينجينا وينجيك من البطل بالحق لازم ما يدار الحق في التالي طال الزمان ولا اقصى انت عزبتيني دابا غير طمأن عم الحزم. ها واذا لاحظت شي حاجة ماشي معقوله على السحمودة حموده انا نقلب عليك ونقولها لك اي والله اكتر خيت يا ستار الله اكتر خيت وهافضل يكونوا ولاد الناس والا فلا ها ستار آه بنتي لا بنتي بدعه ودغريه وعايشه معا بنيه ونصفه حرام حرام يا الملاه على الغدر والخدعه حرام من بعد هاد العشره كلها اولى اي اي لا حول ولا قوه الا بالله الله ديما خلق الناس الصوم غير يشعلوا العوافي ويش تشمل ما بقى حدك يبغي يدخل سوق راسوب هاد الزمن ايوه خليتك على اخير هاد الساعة واسمح ليه لفزعتك من نعاس او دي عملت فيها خير ما بقى فيها نعاس دا با النار طلعوا خلص نشوف ما نعمل قبل ما نصفر انتقضى بعد المسائل من هنا من الرباط دي مالولية ما عندي كتن صدر مني نجيب لها شي حاجة معايا من العاصمة ايوه سيدي الله اصبر يع... وارزق امينة سيدي مع السلامة هذه حيرها وش من حيرها ما جبرت من قله ما عرفت لا من قدم ولا من وخر في هذه المشكله اذا فتحته وقلت الحقيقه نولي عدوك ما نصلحش ولا إني كيف نقول الله نكدب على الرجل يحشم منه ابليس انا ايدك التا منافق خدعه انسان ما عندي لاش نصلح بز مني مشكله مشكله وخلق صنيق بالتقاروا ويعمل عين عمية ودنين طرشاق واللسان بكم ما يهني حد هذا الزمان لازم بالادم ما يزرك لسيء ابز منك ويضفعوا كل الكذوب بغيتي ولا كراتي لا حول ولا قوه الا بالله الله يزوج علينا وهذا ما كان يلاه نمشي نقلب على هاد الكعبي الزوبي اللي زادني حتاوى بأموه مشاكيرو يلا سيدي الله أزيد لك واحد الكرواصة وفطر لي مع راسك ديوها الغزال ترفت ديوها وجهة ربح ما أشكتلك ما وجهة <تصفيق> <حمودة> ربحة <تصفيق> سيكمو دا أعتق الموقف دا باقر اللي يفوت للحال لالحلي ما ما زال نعسى طاني طلعت لها الفطور وخلي تحت تفق على خطرها وعلمتها ما نرجع لأوتر حتى تقربتنا يا راسك تراه ما أبقى حال لا لا دي عدت من يوم نص ما زال عدنا مع ديما نسلك راس الخيط وكن مشيت للطار البرح في الليل مع ذاك اللي كان فيها والأصار طالعين السماء كنت من ساعتين تطرف لهم بالحقيقة ونخليهم أمام الامر الواقع أو لا كانت غادي تكون معركة حامية الوقت عما ده كيف قلتي الحيلة فضل من العرب يا مشكلة ديك شكتك بالرع قولا نحمونا لا لما مشكلة الله يهديك كنت شوف المشاكل اللي كالخلقوا العباد الله كنت غير حرف المدر يا كاسيدي يا سيد الله يحفظني أنا مشكلتك بعدا نطيرها للنعس ومن اللي كان نعس كنبقا كنحلم بيها يا سيدي باس ما خلتي لي ما نقول كائن النسلي كي قل بدني أسفى على علاهم عدالي كان شبرهم ضحكين ناشطين ما هو مشفز العالم هادوك عصبهم من الحديد اوه ضميرهم مات مش حال هادي لا لا غير ما عاملين في قلوبهم لا احتحجة ولا هادي ولا هادي ما عارفين لا تطلط ولا تتحقق كيف كيف عندهم اياه سعما عادو في نظارك عايشين الفراحة وهذا وسعادة اللي كنعيش في الخوات بحال الفكرون يستحل يشرب من ماه الصافي ها الهم والخوف مخلينه للكل اللي لانا احتانا بحالك اما هادوك عندهم كيف الربح كيف نخطيه ربحه ولا دبحه جته يوم المغامره كتلقاهم م الاولانيين فاش مكان المهم عندهم انتصار بأي ثمن واخا على حساب حياتهم تيتك معجب بهاد الناس اللي فاز الشكل ياك ما حتى انت بحالها اه تما بزاف عليا نكون من صحاب هاد المواهب هادوك ما يقدر عليهم غير اللي خلقهم وكيف كاتشوف العاقبة ديالهم كيف بطلك العاقبة العاقبه عندهم عاملين لاخسره بحال داك التاجر اللي داير قدامو الربح كيف عمل خساره كل واحد شجعته جرأة دياله الدكاء دياله هاد النوع من الناس كيلعبوا القمر مع الزمان الله هي تمام. تماما يوعدها بعدها انت في تتفيني وكيجبروه ساعته فهاد النوع منتقمرت كلك تقول هاليوم كيصيبوا فيها التعجيبة وغريبة نوع من الصراع مع الحياة انا مقامل بحاجة واحدة قالوا عيش مسكين تموت شريب هاد حكمة متابرة حقيقة ولكن الوقت بغتها خيات شيء الله يعاونك على الوقت انا الوقت سيدي عندي لما كان اعمل راسي على المخده وكان احس بضميري مرتاح ونفسي طمانينه ما ظالم حد ما متعدي على حد ما بكر شي حرام ما في ميتي حراميات لا ضد هذا ولا ضد لهم كان واجه القبله وانا ما حشمني من اللي خالقني سيدي ربي ما نخبي عليك اذا قلت لك اللي راك جعلتيني في مأزق مع نسيب اللي اضطريت نكذب عليه هذ الكذبه محال واش تخليني نعش بخاطري ولا عليك ولا عليك هاد الهم ديالي كيفالو كاع على تعمق قلبي انا يا اخي بالنسبه لهذوك اللي تكلمت عليهم هني مازال ملك طاهر الله يهنك تساعده وكمل بدا في طرقه صافي الله يجعل البركه غير دير حسابك على الخدمه معي فطر ها لا غير سمح لي كيفاش ها مراتك اللاحلي ما هذه تخليها نشجونا بلوطين لا لا لا في الوحدة غادي نكونوا مغديين مغطيين ترقي المشاكل ديال ديالتار كلها سمعتيني هذاك شي كل غي علامة فكرة اللاحلي ما منعس ايا ما تنساش في الراها يومي المرأة ساد وانت اللي متبوع بالصافة وتمارلك حلا منش عندك صحة منعش ولالك انا مضرب لي حساب راني بوالف يوم النصيحة اللي نقول لك تبقر على شي حال فخرة ركت غامر بروحك وارواح الناس يا سيدي ولا عليك يا كدابه في تفقنا خطناش خط علي الضرس انا غير سمح لي شو شكون هادك الناس ذا على الحليمه شنو اويلي فقط وطت لنا وخوصي تبقى في ليلي هذا سيدي الذهب لبس ملك ملك على حد ماشي اختي عيانة وغادية تبقاي ناصحة في الدار انا ملي كيتبدل عليا الهواء ساعة وحدة ديال النعاس كتكفيني وكان فيها مزيان يا لالا حلي يا لالا ما ماملك على هاد الثمرة بغيت تكتدي لي شوية انت راه في ما عندي فرق معك حتى تفججني شوية حتى الوداية وصيد العربي بنت زي وشالله عندها الحق كاين ما يسفر بطر الحليمة اجلس اجلس اجلس حتى تنجلس اجلس اخويا الطاج حتى ما عندك هرب مننا جلست يا رب في ما عندي فرق معك حتى تفججني شوية في حسان وفي الوداية وفي العربي من الزيح وفي شلق أعمل الحق كايد ما يتشف في الربطة للحليمة أنا بعد الله أني يكون عمي جلس ما عندك كهرب من هنا أقلس والله حتى تسقلس مزيان أنا راح سنية. لازم عليها مشي لشوف المعلم يا خلي هي لك مشغول وإحنا هذا الجهد لازم نخرجه وليني للحليمة سكتار في واحد الحاجة أما هي سيد الحمودة إ ما بقى قتلنا فاجل وش الطريق لا قاتل او تاني مالو هذي رأى اخدمتي ولازم نشوف شنو نخص الكار ونظر بي انا وطهر لازم له من واحد المراجعة مراجعة؟, مراجعة؟ فيا لاش؟ ايوا لازم خصنا علينا نقلب ياك ياك حدنا مزاين ما قبضنا الطريق وقد الخدمه اخصها على الاقل واحد ساتين ياك الطهر اي يا اي معلوم وب... وبالخصوص الفرامات عندك ما بخصها عندي هنا لقار صعبة هي هي هي هي ايه كالك تقولك عمال قافر هنا من هذه المتحة احنا كمشي غير لشوان في السلام عاو الثانية جونا هنا وعلم الله الخطش ترجع يا هناليا حريمها طلعين لبيتك حاوليت نعسي شوية ركعية نومت ومتعوبة في الصفر ويلي على منشي تصحى عمك انا خين شغلي نخلط عليك وكان وعدك هذل مرة <متخل> ما <متخل> انت <متخل> عطرت شاك واسي شوف والله كنت معند سالا بس ما كان شوف من وفي يكون عندك ولا ولا ولا ولا هذا شوف شوف قبل مصر. يلا يلا الطار. يلا نزيدو خلط. ما تزيده بعشرات ديال الخلفات إما انت داري رهات انت دارك على أحرمي الجمر أوتي داي معايا غير عندك تكون إماها فطار ما؟ ايه، مايك هانت فكري يا أخي طار كيف ده القلب ديالي كيزح وكيزدح وكيقفقف بحال شي باللوس عا خرج من البيضاء <تصفيق> لها الضراجة كتخاف من تسيبتك ايه، بتزيدو كهزيدو كامس الله يخرج معاكي معاكي انا بعد الله يهنك انا سيدي والله يما تخصص المشي معا استي لو قاعد شيء مشكلة لقد طلّان جبر حذير. إيه على أمري الله لا زيدا زيد زيد. إيه وهذا لا شوف. آه في الدار. أطال. يبقى لي لما ما زيد زيد زيد لا لا لا لا كيدا ليمشط الدربهم. شكيلة هادي عادي كمثالة رامة علقة الميضة في طرفها كتعونك بشكيلة الزمان لا لا لا لا عم ما كتخوي ضرورة هادي بلتي شفحت تساروت في شيء شنو كينا سحبه في بدل. الله هنا بدل. شنو تسافلتي من هاتش و انا بعدا بقيت كان فهم اسمع ما. مبدلتو الفل ديال الدار حتى ولا تاع الخمر واه انا قول لي انت شنو فهمتي من كلام فاه ومن كلامي انا طفش على كلشي انا نقول خبار من عند اللي ما هافر طاعه ويرقص من ان شاء الله ها من عندك ا ولي الصحبه بوا متلاقاك شو خصك تقولين قطا ويعلم الله شحال من واحد عطى خبر متصل. يكبد أنت ما تلفي مخيك من خير. واحد ضعيف ما يلا سعمل. انواع أنا وعدلك دوم اللي بتني. بشم بعد عليك الجو مع. ما يسمح له خلاص. أديك الخفة غي تكون خوات صاروش. طب سب حس عليكم. أنا كان أعرف مهام لي. هو سير ضار سابق ورد تعرف كل شيء. لا لا لا لا ما يكش. غير معه ما بوحد أخس لي صابون تزم. قول حن. قال اللي عقدها بيدك يفقى يا الوقت ما عدناش يا شلوز عمار وتخلي المشكلة بلا حل الوقت ما عدناش يا أخي قلت لك الوقت ما عدناش يا مورادك تقلب بينا في شي او تنطح بينا في شي شراء كيفاش تصافر والبالول عقل ديالك وأعصابك بتو هذه هي اللي ما تقولش أبدا أنا قعدا غادي نمشي نطلب قنشي سلامه يا ربي خلاص لك انت ما اوه ما بقلي دوا حتى انت وما لا مشكله ياك ما تستحقش منك حتى اهتمام انا يعني زي نقص ماشي بنادم خصوير نتاعي خصوصا بغيت نعيش بالراحه بلا تخلويط بلا طواعن <تصفيق> ياك دبادي هديه الصحبه والمحبه ياك خليني من عطلة ادور رضي يا ابن مولاي شوف لك شي حل هذه المعضله وخليني نمشي المحطه لما تسلم عن سب وش مرادك تصليلي حكيانه على خدمتي اوي اللي استخبي الله عادي ويلي شوف خدمتك الهدره لتبعت رقق يجري على, على راحه ماشي على خدمه استرجع الله في الشيطان هذي ولا معروفه اسكت كت هذا خام استفرا ماشي قطع لا تقدر لا تكلم ما بخلي لسان ولا حل في الطيت وحول نقصت ألا ألا استستفاف ألا ستكل الله ونبي على سلام الخوان قرن العشرين أه دو دو قوا تشوف على منزل معتبع له وسرق العواد بين و بين الكشره و دا الشرع, الشرع واسعه وعريضه في مصطفى اشهد الكلام <تصفيق> ياكموا لكم داك الكذب هذاك سليمان مشى غلط سمعتي راه ظلم حرام يبقى ظلم حرام وشي فلاح حيا بلا حشمه حتى مع امراض جديده اه و معها في فوتيل السعاده على عينيك يا بلادي هذوي شوف قول لي كتدوسي معها مع راسك لالي شهر العسلك على حساب اختي و ولادها هذوي عاد والله هدوجك و لقفاك ودي السعادة ما مفبرك شاب اللي عبد الله مدير القطير سلفي. أو بغيت تشفي فيها لعديال بلعاني زمايال شوفوا نيراني كانت حدكم كلكم ودي السعادة ما كلام دابا القانون والشرع بل جميع أسير صفا أسمعني شاف حالو كلام واضح ما بقى ما يتقال طوطير السعاده وفين عقلك يا الفيق الرايق كنت تمشي تمشي لطيل لمحنه لوطيل تماره كنت تمشي لطيل الجيحه ما لقيتي غير طوطير السعاده اللي كاين فين نسيت <تضحك> نسيتي في فالطاخ ضخ تلفت سير رياح خليبه بل... الله يتباك البلاد راه مسكينه كانت في طوطير السعاده وعندك تنسى هاد المره الله يتبع لها البار السلامة اي اسبه كله عسيدي مع السلامة اللهم اني باري اللهم اني باري ماذا بان ادروا واه ماينفعلي دبا هيني ثلاث اليوم وفق نطلب كورجي وصافي طلب لهم عام كامل ماشي كورجي طلب لهم عام كامل لكن هذه الفضايحة ديالك ما يكفيش بها سهل عبتشي زيد قدامي راك يا اخي اتهر في الحقيقة تعذرني هاش من حقيقة الحقيقة ديالي انا الضعيف المائي الضحية الزوديقودي عندك يا اخيات دار تغرق المضايح تنتع حاسي الله وحذور اللي انطلع لها ويلي حمودة قدي تركي شهر شي عندك فين جيب هاديك وتشيبنوا صبا والفهمه زايده على المعتاد البشر ضعيف يا خويا مرحبا بكم في قناه محب لمسلسلات اذاعيه المغربيه قلت الفلوس, حاجرني. انت كان عزي الفلوس. مشاكي على الفلوس لقد مشاكل على مشاكل ها ودي.. وديها موجودة وفلوس الخسارة في الشقارة الفلوس يا اخوة يا الطار الفلوس ومنين قد تجبد هاد الفلوس؟ هادي هي مشكلة الوحيده اللي نقلقاني يو اختم دماغك مرة خورا نارضاما تجبر بذيش حيلة شيطانية ما تعرف وانا كينكم اشتو اخص الفلوس. حتى تصغمان بالفلوس بالفلوس جميع المشاكل يا دي كتتحول هي اللي عنده فلوس يمكن له يتغاوي تجبر ها؟ ويعمل اللي عجبوه في الدنيا ما كاين قانون لا ناهي ولا مدتهي يذبح ويصلخ ويقتل ويدفن ويضحك على هادي ويتعدى على هذا يجي في هذا بيد ويصطم على هذا برجل والفلوس يمحي والقفوس ويبقى هو دائما ضيف الطيف لكن ما فوق كلمته والبشر دبان انت اللقح لي ما هو المحفوض الله يرضى عليك اخدتوش حتى هي طبع عندي معها ثلاثه هدل اخدتوش غير واحد كيف والو طالفرد ماشي بزاف عمرو سهلون افتي ايه امشي وشيك حيوان ارمليح بشي صفي اه اه راكم تبوع بالصفر عندك يقول لك عقلك زي عمان شي حاجة را عمر الحل مكان في الكاس يا عباس اوكي باذن راني خمم حل نعمل غير كويس واحد قصد يلي راسي حلي ورتلع اظن يا اخي اظن الله يخليك انا مبقى حال انا فعلك ما تخافش ما تخافش سيدي راني فران الران وقد الله يخليك الستار انا مزاوك فيك دوي و كان تكلم انا مابقاش عندي لوج باش نمشي لذاك الاوتيل خليلي هنا في هذا القهوه وصي جيب ديك المنحوسه لهنا على ما بان الله يخليك هذا كان هاك ها واحد خمسة نفرك خلص وخوط تاكسي ثانية انا هنا في تداركو عندك تبالغ المعلم راك تشوفها بالخدمة ورا الناس امانة في عرقك ما تخافش علي يخلص انا راني حاضر انت تعرف قصر حاول على راسك راه هذه مدة ما شربتي راه مدة ما شربتي داك البال الله يهديك ما تخافش سير دغيا الوقت كيضيع الله يهديك واخا سيدي ويلي شفتها دوت عطله بزاف زى ما يكونوا ملقوش التاكسي بالله واش هاد المصيبه فاش كانت خبط يا لطيف يا لطيف يا لطيف هذه السعاده شمشه كان حس بدنياك الفضيحه قرصون اعوذ على شي كويسه خلو الله يرضيك لازم نكون صريح معا بسي والزمان نقدر نسخها حليمه ونفرقها مرة درويشها وطيبة وكتحبني من القلب وانقذتني من عادات ديال المصيب لا لا لا لا, لا. مستحيل. حليمة ما يمكشن بحيها وخدوش هاو تانيك هشوف خدوش جميلة في صوتنا وعائلتا عندهم نم يقطر من عينيهم لا سديلح شماليا صمعوا باتصعب الحقيقة قال ما لحقني من أحتشش وعندي معها تتزل لدى عباد الله عزيزين عليها رابط لا ما كتجبنيش في الخلقة ذي مزوج بها هذه سنين وانفتا والحق يقال وانفتا يا عباد الله وانفتا هذا جاحي فشنا الله العظيم اللي أحبت ما عرفت لما نقدم ولا ما نؤخر بلنا مزيد. جمع جمع الحسد الله يجزيك بخي جمع الحسد بالنعمة. لا حول ولا قوة سيلة بالله العلي العظيم. لا درامنا هكا سيدي هكا تفضل زيد زيد عوك شي كويسا نعم سيدي اه اه جرسون. نعم شحال في الساعة الله يخليك اه داشون صلي بارك الله فيك اه الرجعه طويلي شفتو وحده جمع راسك راسك جمع راسك ما كتسمعش ولا سيدي جمع راسك مالك غادي تعرف اش مصيبة كبيرة سيدي ما جمع راسك هو اللي علاء شفتها ما تعقلش عليها راني خليت تفضي حقائبها فلوطين اه قوت الصرف من عند الرجل ودوز دغيا لا حول ولا قوتي الا بالله بعدها شنو وقع الحليمه مسكينه <تصفيق> تتزوجني شنو قالك هكذا يا عبد الله يا الغدار يا الخاين كيف تقول الله انت مزوج عليا وشبع جواش وعالم لي على الغدر هكذا شوف يا شوف شنو عملت فيا مراتكم ما شوفو جي شوف جي واو يجيو تكرفصتي عملوا فيا شراي قتلوني قتلوني والكوني كل ما تقول الناس اللي نازلين في بلوتي كل مشيت عند الله. الله الله ولكن راني ما فهمت وانو حكي لي غيرك فقع ياك خليت كلبي تشد عليك بالقريقيا اشتري لي هاتجرة كيف عاملت وانو غير نمشي لكم بي صاريه ونحط رأيه وديكم ما وحتموا اللوطي اللي خلقوا مياربو باشي حفضوا عشي الصبعة دياله وطيل دياله وانا لإيقلب بي الله الله الله طريق الله وشهي يا <تصفيق> رب صحيح لي بعدها غير ما عرف كيف شو قع الله يديك كنت نعسى على من الله واحد الساعة زعما حمود ترجع ولا اني هو عنده المفتاح لا لا لا ما نفتح شي علاش ما نفتح شنو غادي يوقع في الدنيا يمكن هذا شي خدام طلوطي او شي تليفون مع عند سيدي حموده ولا يمكن الطاهر ماشي شك شكون <تصفيق> يا لا انا شكون شكون انت يا لذا؟ ايوك تحيب عزا انا مشي برانية انا عم تضحبو دا وحا لذا صبري شوية هاذا تقبل عندهم صعيف شوية دور دور اللي وباع وش تبديل عندك الصباح الخير يا بنينتي الصباح الخير يا لذا تفضلي تفضلي يا زيد زيد زيدي, زيدي عطا ندخل قلتي انت ياه اه شكول اشوك على الحمودة ذاه عندنا ما نحكي وليك على الحمودة وخلالي واتخلوا بعد اتخلوا رضي البابة بنيت رضي قلت لي عمّة حمودة ولكن هو عمره ما تكلم عليك ولا لي عليكم غير ما كانش عنده الوقت باش يتكلم علي مسكين مشغول غالب مرحبا بك لالا تفضله <متصفح> يكون كان نابس ايوا <أه> <أه> وتزوجك سيدي حموده مسكين بلا ما يخبرنا احنا حبابه دوزو العرسكم بوحدكم <أم> خفتونا ناكلوا لكم رزقكم يمكن ما <أه> زال مازال عاد في الخطوبه او <أوزو> لا داك اللي كيسميوه بشهر العسل بنتي ولا مازال وفسر لي بعدا شنو وقع وشكون اللي صيفطكم الجنون ابن يوتو الجنون ويلي واش كتضحكوا عليا مازال الضحك هو الخرم عالم عسل جاوبيني بعدا جاوبيني يا رتيلا يا وجه موكا فين صورتي ربحك سيدك داك حم حموده اه رتيلا آه. وجه موكا خرجوا علي من هنا خرجوا علي من هنا ولا نغوط اه تغوطي ما تحتاجش تغوطي جينا عوالين على خزيت من هنا السبيطار او المقابرة او الكوميسارية غير حدني راسك وجاوبين بالاتي راه ضغيك اتطلع لي تتقليقها والتنسيون ايوا قولي هي انت يا المونيكا فرندبلا باش بتدلي ادوي يا عريقة تخيزوا ادوي ام قولي يا سنينة تلفار ايوا شتيف امك ولا ما يعيش بك حال شكو انت بعدها انا أنا اللي غادي نشربك عصير السموم وتوكلك تواجل لهموم أنا اللي غادي نصبتك لدار دايما قبل ما تذهق لك روحك عاديا نخليك تموتي على خاطرك وانت قطت طريق القبور كيفاش؟ قربل هنا كرش لهبي يا يخطط الرجال بعدين هاي بعدين هاي سيدي ها أنت ما كانش يباك معلمك الزاكايف تصل بقرب كتامك بشارك بعدين هاي بعدين هاي أنتك في المجرمين اللي تسملك وتخليهم في جمع أحبهم أنا قدامي أو, أو مثلها ما يصدق ما يصدق ما يصدق ما ما يصدق ما الله ما يصدق ما يصدق ما اش كاين علي اشكين افتحوا الباب قلت ايه هذا الشي بالعيد ما زال بزمع زريك عدوي افتحوا الباب اللي انا عيد البوليس افتحوا الباب افتحوا الباب ارجل الهنا نبردو فيك اشكين اشكين والله ما نعرف كانس مع الغوات بحناه الله ما قاد على فضايح عوداني ترجي بساروت الاحتياطي واختص بيارات وفرقات خلاب لهم سير مع البوليس على الصباح غياء هنا يمكنك هنا قادم قادم جيبولي من هناك اجمل من يا اجمل من هناك اجمل من هناك اجمل من هناك اجمل من هناك اجمل ما هناك اجمل من هناك اجمل من هناك اجمل من هناك اجمل من من هنا اجمل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أبعدوا منا. واد أبعدوا منا. واد. هبلي بوديس. هبلي بوديس. كتاريا ياه أجل هنا وقت ينخرس لك الروح ونجو ولكر بولي نحن حدال هنا يا أشبا يا أشبا يا أشبا يا أشبا يا أشبا يا أشبا يا أشبا أربطي يوم وعند فهمت الصحاب للطل الحقيقة أكدان دا يا الخطان أكدان يا المكر تعملها اللي من غصى حياتي أنا مش تمخي أنا ومتل فاني هل أنا ايلا حشا حش مع الله للاحلمه ياك شفت على فضيحه عامله ليلا يك حرم خرج شحر ما بتلس قدامك ها؟ اه اه ياك تبريت فيها قدام العادي والبادي وما كنشي في مدينه كلها اللي, س... اللي ما الخبر باللي هي مطلقه اه وما زال سبعه هادي هي السبعه عباد الله ربع سنين ربع سنين باش طلقتها اشبغي عندي يا عملت لي قبل ما نطلقك في طليقه الثالثه طا وجهو مالك سكتي اه قاتل ليا لا انا ما سخيتش انا متايبلاه فيك ما بقيش نحر عليك عيشتك وفرقاتني بالدموع انت كتشوف وبقات كتجي عندي بالنهار وكتطيح عليا وصل مررنا ها هو طهرشان ياك مررن ترمات على جليك كتبوسها قدامك في قلب الكار انا أنا لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون عطيتلي ان شاء الله اللي بهدلاقلي النفس يشويني في العيالات الى كون بحالها عندك الحق دابا عندك الحجه باش تديها للحب ها ها ها هادشي اللي عملت فيها تشوفي حالتي كيف عامله وعندي الشجاع باللي دخلت عليا هي هما وادي 4 سنين كيف قلتي وانت متكلقه ولكن معذوره راه انا الحليمه اللي شفشيخ الله يسر والله يخرج من دار العيب العيب وخلاص شكون هي اللي معذوره هي زعما كيفاش؟ كتجيك النفس عليها؟ هي بقدة بعيني البيئة أعوذو بالله أعوذو بالله ركيكة تفهمين غلا اشتر لها التهرونت ايوك بحل ايوه هو كدايك وخاصة ايوه تكلم انتها تكلم انتها ما حدش هي هاد الكلام عندك مفتوحه اعناتش في الطاولة فضيت وساليت. <تصفيق> قلت لك لا هي كتبقى ما كتبقى وكي تصلت عليها داك المحس انت <تصفيق> كتفلت لها النقشة وكتبدأت ضرها في الخوة كتحناك تقريبا دب هيا هي أنا هذي مفهمك هيا كتبقى ما كتبقى وكيديوها السبيطار العقلية هوا وكتب الله كيتصرف على عبده وش كل حمقها انت سديدي حمودها لا معنى عمري ما كنت ويتلك عليها دك شي هما دبا في العائلة عندهم موروث بحالها بحال أمها بحال اختها الله سلامتها والعافية اللي أهلا واش ده وذا بكينت شطار وما كينت شطار وما كينت شطار واللي كيدره هو هذا والكل قرب يقلع ايه وفهم رأسك خلاص ايا ايا معك الحق يا الله شحال غدي يحسب علي يوم القتل في هاد الكرة اللي تنسوه وفي هاد المرأي اللي تشخشخات وما لكي تغيس تاكس وقل حاس وداري وجي وكتفي كي مع الحصر وتمشي على عيني ضمس الا كانت حمقه تمشي للبرسطان ما تطلقش في البلاد تاع بن الفضايح هي وش كل اللي قالها لها انا مرض وانا هنا في هذا البيت لا شي واحد من عائلتها خدام هنا نا. نسي بلا هو اللي قالها بلحق حسابي معه هو الثاني قدي قدي لك الحاله دي سجل ما فاكر لا ويلو. رجلي ورجليك ما بقدش عندي الطقن كوحدي هذا ما كنت بتعلي يا سيدي يا ربي <تصفيق> سبق سبق الطعام نسأل المحطة احنا مجي عنا فعارك لا تعطل راني قربت نتفرقع او طيغين نفضي مع أصحاب القوتيل ونتفهم ما ومع لديك البلعات الخصائر ونجي وعلي الله يخرج العقبة على خير لازم علينا انتقل شكر أخر هذا إنسان ما يعشر حد ونبعد من ساحته قبل ما نقلب على عقلي ونلقاه فارق لي حتى وائل الابد شوف سعب الكريم خطك غيرت هنا نضرب كل شي راسي بمجرد ما نرجع نتحسبه على كل شي ولاني الساح كتعرفني عرفني انا غير خدام والمعلم راك نجربه رجل الله ما كانش هنا ولا انا خسني دابا نصلح الماريو شوف شوف وال... شوف ادي نفهم كل شي المرايا هاك خلاص هذا ايه والبقية المنجين اديها لك تفضل هاي الفريق هاي الكرسام عنده مالو خصوم الطبلة. الحمد لله الطبله الحمدلله بعدني الحسج الخفيف اما كون زهقت شي روح هنا يكون عن الله في مصدقو يا سيدي ما كاين بس هذا شي كيوقع <متصفيق> كي كيوقع كيوقع استحموا دا غير السنيما اطهر جيتي هات أنا جبرتني خارج والله اني كاسع عبد كريم هاي طايط لحلي ما تطهر عليه سيسي الله خليك اجيبها مراتك ومهاوب راه باق فيك حضلك والمعلم غادي يخرجلو عقلو عليك شنو انا غير قشاتهم جيت كنجري الخبرك ما قادير على فضيحه حتى ما كاين شي شي سبب للمصايب قدك نتا انا نتا يا المكنخ يا قليل الفامه وش ماكنخ نتا واك المخضبه انا قدك قد جمل مخك مخ البرغوطه ولو ما عرفتي ما تعمل حفاولك اش غادي ندير اش كنتي غادي تخسر لو كان قلت لهم راني خليت حمودا كاميو الدار كاميول الدار راه كاين قال رخي عين يخرجوا كيجريو كي من ويمشي الكار ويمشيو للدار وما يجيو هما فين ويصبح حتى يكون الكار ديالنا قلعهمشا ياك يا الله عمر الكار لا قلع نسال انا اللي انساهل تقول فيا ما بغيتي بلحق سمع مني حتى انا ياك يا انتظر والله عمر هذا الكار ديالنا لا قلع انت سهل تقول فيها ما بغيتي بلحق سمع مني احتانا والله يا ولدي يا حمود احت القطر الاكتر ونقبط بيق الشابة ونفضحك ونفضح في عيلك في طول البلاد وعرضها وما نخلي لا نسابك القدام ولا الجداد ولا المقبلين الى من دلالك على قدمك ارا ما هذا ارا مشي الطهر <تصفيق> يا سمعني اسمعني ولدي سمعني يا ولدي الطار وفوجلي على خاطرك يا قليل الدين يا قليل يا زدني زيدني زيدني خويا خوي خوي يا الكتاب زيدي. يا المنافق يا الزرهاب هاكاك تفوت هو ونفسلي على قلبك يا مول العشره الوجوه يا نحسل من حس يا الصلاحه الشبع فيا اشبع فيا ونقي ودني قول لي قول يا سيدي وتمرح لي مع راسك بحالك انت اللي مخلي المحاكم عامره والصبيان والبنات في الزناقي مشرده ياك ايوا ايوا ها احلي مسكينه اللي عايشه في ضرق بلون هي الاولى هذي النك منك الضحية الضحيه البائسه هذي القلهاش كنتا هاهاها <تصفيق> بلتي بلتي بلتي يا بالفك يا بلفني ده والله اللي شافك تقول هذي الكلام حتى يظن باللي كتقولو من قلبك عادل عاد اليوم اكتشفت بلي سمشي مشيتك اوقف المدر للصوات عاد عرفتك تحفان هادره نثران <تصفيق> ضحوك ومشور حبيبي الطاهر اخويا الطهر ركف الرشيلي على قلبي واسمع شوف تسمع مني حتى أنا ما بقى لي ما يتحكى وما بقى لي ما يتسمع اسمع اخويا الطهر والله نقلب الدنيا طول وعرض بحال صدقتك ما نجبر وبحال محبتك ما نلقى اعطاني الله اخ ما ولدت ولي امي ما لي بطا بل انت كتر من الاخ ومن الحبيبي ومنين اينا كان على القلب البيض كتر من الخوف وإلا كان على المعاملة الحسنة من عندك صدرات إلا كان على الثقة والأمانة والخير والطيبوبة والروح الكريمة في ذنبك جرات وفي نفس الكبرات صبح الله العظيم أبارك علي أمس حسح الله يخرج عقبة معنا خير شوف شوف شوف قسموا بالله العظيم لما تعرف حكايتي ذبا مع هدى الولية اللي كانتظني ظلمهم إلا حتى تعذرني وتقدرني وتعودني والزول من قلبك جميع ذلك الظنان الصيئة قال ان بعض الضن اسمي اش غادي يقولك انا انا لا يقول لي اش بك وفضحني يا سيدي جري لي حتى في مصايب اخرى وخل الطعيمة اللي شركنا مالك وتشفاسي دي فيا وضحك فيا لا انتقم سيدي من هاد البئيس اللي قدامك وشوف انا غادي تربح شنو غادي تربح والو دقيقه جماعية وانا صبح تغزل من زريك فرمن هادشي عيب عبد الله انا بغيتك غير تعتقني وتحررني ما ندخل في سواق ما نشارك في زلات بغيت راحتي صافي ما تقدرش وليدي الطهر ما تقدرش هذه حريرة شركنا فيها بزوج لازم نزمعها بجوج ولكن انا ما عندي لانقة ولا جمال فهد الحريرة أجبني انا الهدل بالعادية للمشاكل انا ايه أنت... انت هو انا وانا هو انا لا زيد لا نقص شوف ياكش <تصفيق> حال مرة قلتي باللي انا بحام نفسك وكثر من خاك والقلب على القلب واش كنتي كتك دباليو لما شي هذاك؟ واش كنتي كتسغرني وكتسخداني وكتعمر علي الشوار يواجهو ملك سكتي الاخوة والصحبة هي التعاون هي التضحية وانصر اخها كظالمة من مظلمة حدك تما حبس انا تقلب بشي الكلام و تزوقه بزوق خطير اسي حمودة هالطريق فين غادي انا عمرها ما توصلك للخير اعملش حل شجيع وفضع لك من هاد تامرة وهاد المحنة راهي لبقدمك مشغول وعقلك مزربع شين عارتر ميراسك في شي حافا معلوم معلوم معلوم معلوم هات الشي عارفو عارفو يا أخويا الطهار وجبرتيني كنخمم شكون نطلب وشكون نخليه طام وخاف بها ذيك النظهر قبحها وفيها الحق عندها واحد العدد دي المزاهلي ما نقضيش نسخى بها ياك وهات حليمها بكوشها ونيت الله إلا قدسي أنا مقطر من عينيها مقطر من عينيها وكان وجد الهدوء النفسي والراحة وماشي سهل عليها ما شنفرق يا خويا. ياك أم خدوج. هذيك تحفمتو تحف الله في الرقة والجمال في اللطف والضرافة خفت الروح خفت الدم إلى ضحكات كان حصل قلبي طير بلاج نوعي وإلا بتسمات كتخلي الدنيا ترياضاوية حتى قاعملين كتغوبش فيه شي تغوبش كنشوف فيها الدلال والسحر الجذاب آه يا أخويا الطهر آه يا أخويا الطهر سادت لان دول أما بحال هذه المشاكل ماشي مشاكل آه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 الحالي ما كانوش يخلقوا في الدنيا بسم الله عليك اخويا بسم الله عليك بسم الله عليك خويا الطهر خويا الطهر اجيك الصله ها انا تزربت انا فاركه لما تحفرلي شو يقبر هنا امي انتي امي انتي الرجل حماق وجوه تبدل والراشه ديال قبطته كلك يراش سيدي حبيبي انا انا, أنا خويا شو انت شو. غادي تجمع لنا الناس ثبت الغزل ثبت ديالي انا مزوق فيك الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله. وليه ولية، الله يلصق، عيب الله. أشوك خلوي، أشوك خلوي يقلب. ما نعرف نعم سيد. أعط... صفا، عتقوا عتقوا بالإسعاف. الإسعاف؟, <تصفيق> الإسعاف؟ ولش؟ لا نذهب رجع شوف غير غيشي كذا الملعمسيدي. طار، خوي الطار. ما تخلش يا ما تخلش. خويان. سيدي شوف الحالة اللي هو عليها نسكين. عتقوا بالإسعاف. مشينا نعمل تليفون. أنا حضرت. ما عرفت سيد ما نقدمه له ما نوخر. الله. <تصفيق> <تصفي ملو له شو شو حليما أرجعي الله يردعليك القوتل قلسي حتا نحا شوفي قعدي في ذاك القنية المخبي رامع عنده ولو غاي صقف و طاح وبلت شاو حتا نسي سيري صقف و طاح ويلي وإلي وإلي شوف الرجلكي ولا زرق قاع مسكين الله حوله زرق لو شكلاتي هيا لطيفه ما تزيد فيه كاس عمل في الحبقب يسيه سيري سيري وكن سيسي به هاتن الصيف كلها لها أنا ماشي وقت حتى درا عندك سيارة هي مجيئة أسيادنا بعدوا ليش ويا بعدوا ليش أرى أرى أخوة ذاك أموها أرى ذاك أموها نشربوه يمكن يتوعى يا كده أخي طار سيدي طار شرب حليبة واش قد حكا للرجل وامش همش سيفت الدنيا وجا سيفت الأخرا هم بتي يا أمي بتي وكيف يكون فيها ما في الدغين عم تليفوا المحطة ويدبروا على الشفور وبرسوا ما يمكنش ما يمكنش اسمح فيه وفاة الحالة الراجل فيك ما تحزموا تنوض معايا نوضة شيطانية ولا غادي تخلينا معاه وانتا تدخل سوق راسك بقال ديمة محقا مصطافا اني بغيك ما تخليلي وجه بالخدمة انت بهديل الكبير كي يخليك يفت هذا المهم تصرع اللي ندموا عليه ما يكونش الانسان في وجودك الصبيان يصبر مش يرجع له هاتش بالندمة الله غفور رحيم كيفاش زعم انا نسمح له انا نسمح له اخيط اخيط سمحتي له هذه هي اللي ما اسمعها شي تبارك الله وخير بحالك فيلك حلف بابدا وما تكون فيه مرة هو اللي عمر لك الكرجل وأنا بقية بالحياة تد أه... أنتي ضاير ذلك ها لا ها... تزيد شحتي بطننا بردي شويه أوه وهرجل علىش علىش كلهم كيغنتو كيفاش كيفاش الرجال كاي غلطه هكيلي لا لا أبغيت نقول هذا لا بغيت نقول ذا ما ما ما أبغيت نقول إن ما أغاف الرحيم أو تيوبة مقبولة ومالك إنت أمرك ما غلطي معايا الوليد الله الله يخليك الوليد الله يخليك خلينا في الموضوع واجوب أو فراسك شي حاجة أو مخبي عليا اتكلم لا ليش خدي كون فراسي الحجو وش حنا بدل اضح معك اصحاب لي ايو ام زيان في عائل الحمودة في عائل الشياطن والابا ليسا الكدوب والجرهم والغضر والخدقاء بني اين ما ارضعت عشيكا يمشي على الاربعا بحال الدب ما ما شاه مرا ومرا الله العابم يديك اوه اوه يالا تفل اللي هذه مخك صبا عام صبع اه اه اه اه اه انا عاجم ايه اجيكو واش قلعو لا مزال اي واخ ما يمكن غير يكون سافر خافي الحل يرجعت الضرب لما نشوف كماتهم هدا يا لالا غبر دياب من الدياد بل حق أنا وياه والزمع انطوال ايوه كيف شفتي حالك لا لا لا شك بازال ما كدخك شي يكلي بس بعدها حرام عليك والدخل اعطينا الله يهديك. <تصفيق> يا مكتابة شي حمودة مكتاب ايوه اش قالك طويب بعدها اعصاب مريض بالاعصاب سوني واش عندي شي مشاكل او شي هموم زعما الطوان ورفقايس اصاب طوان ومنين الثانيين غادي يجيوك الاصاب ولا الطوان اش جاك انت شي فقيس ولا ولا اعصاب هذا دويزه زعما تعوني تسيح حمضه مطون واحد طعي ماي لمطون ياك اخاي هي عندك شي مشكل مخبي عليا بالله فليت الاخو اي بحال الله انا نقول لك شنو فيك وخليني من الخريف في البيته اولا بلاش شك لعدو العدو العدو الكافر بالله الكافر بالله اللي ما كيرحم ما كيحن وما كيعطفش البرد الريح كان عيافك لما تكون عرقان ما تخرش من الكار هذه واحدة ثانيا سوق التغذيه سوق التغذيه مالو منين بارك الله فيك تضل نهار مجموع وانت واقف على رجل وحده وصفر وسمره وكتضل بالجوع يلا كتفت فرغدا والفطر قهوه حافيه ولا شانك راهم الاحسان بس ما يبقى عندك قلب ولا ركبي القلب والركبي باش تجمع الفلوس لديك العقروشه اللي في وشوف وشوف وش صرفك الخير او لا وغير شي ما رزقك الله وتدخل بيديك خويان بدك <تصفيق> الساعه ساعه تفرح بيك مازال ما, ما تحطي على المرض ديالي ياسي حمودا كله اللي قلتي ماشيه ولا سمعنا احكيه للقصتين خلينا دبا من قصتك حتى تبرا ان شاء الله عاد احكيلي اللي بغيتي هكي بعد انا بالتخامة الاخر حتى تقوطي هات فيفح بانانات حليبة وهي قريشلات وزبيدة وشوية الفرمش ها ها اه شوف ها واحد تنص دي الجاجة محمرة حتى هي ها وهكويكوات والويزات وزريعة بشه تنص بغي الصراحة والله مكاين اللي زي قلب من غيرك انا? هاي وكان تظن مكاينس اللي يقدر يعزني من طوعا من غيرك كانت فوج والحقيقه والحقيقة <تصفيق> كانت تقول لي زي ما <أمك> كي يحبني ومخطبية <تصفيق> <تصفيق> <فيدو> ايه <صلات> جرتك ايه <تصفيق> الحقيقة كل نعمة في طيها نقمة وكل نقمة في طيها نعمة على وجهات المفاجأة غادي نستعطف عزرائل ينسيني واحد المدخرة بيناتكم ايا انما انا بزوك في كلماتكم كتستعطفوا عندك جبدلو سيرتي لا يتفكرني ويجرني في حبل كتان خيطان لما تخرج من هنا ان شاء الله تلقاني مجزك واحد مفاجأة عظيمة مفاجأة عظيمة بحالك حتى اتبرها وتخرج ولا سبحان الله خانك الحظ وكان لعمل قصير دك الساعة مش فتيني مش فتيني ايه وعلى ودات المفاجأة غدين ستعطف عزرائيل انساني واحد المدخرة اخي بيناتكم انما الله يخليك عندك شبدلو سيرتي لا يتفكرني ويجرني معاه في حبال الكتان محال ما كيمو تضغيها غير الناس المزيانين اهههه هذا غلط عندك لو كانتشي صحيح كراني مزماني شو عظامي في القبور هذا كلام الناس الله أعلم في الحياة والموت والاجال والقدار هذه هي الأسرار الخفية اللي نعندي لها عند الله يا خويا بغيت نسولك وبغيت نشاوبني في الصارحة بلخذو تستعلي مع رسك خيط طهر والله ما نكذب عليك ده بقى حمود اللي كان عارف عندك ديال ديالجوجة واش غيره من اللي عندك يا وليدي شادي نقول لك الرابعة مازال ما فكرت فيها أو حقيقة مازال ما سهل علي الله فيها وكان ضمن حسب الشرع ما نقدش ناخد كثر من الربحة وصار عشدي باس بس عندك جبهة وكيفاش حاملة حتى وحدامها ما استطعت تغلبك ومراء وحدام في هذا الزمان تغلب قبيلة اللي في قلبه الخوف اللي في قلبه الخوف كطات خلعه وربما حتد بانه أقدر إلى زنزلات فقرصه أما أنا يا أخي ماشي من هدف النوع أنا من طينا خارق العذاب حاجة الواحدة اللي في هذا الزمان اللي يمكن تقرني وتحتقرني هي المتخفرة انا غير المصروف والمعيشة ومشاكل الولاد قربوه صفتوني العمد الله سمع سمع انا النهار اللي فكرت نتزوج ما كانش عندي باش ننقيس كنت عاطيل كان نظل في القاوي وفي الدوران كان نقعد الضربة والخيط الزنقي واحد النهار قررت الصبح عندي بيت وزوج عندي ماذا الشهر واحد على هذا التفكير حتى كنت خاطب مراتي للنظام الله يسمح لي من دمها وعاطل وما فلوس اسناني ماشي فمي لا زيت لا نقف بالحق لازمه يا اخي شي كبير اللازمه والاراده مفتاح كل كنز واخا يكون كنز سليمان اللي حرف فيه الجنون والعفنت ايوا هذا العجب ما كان يحتاجه نهار حلم الانسان يطيح في السمطه وانا اللي فكر يهبط لقى المحيطه وش باد المهم يا خي الطهر هو الإرادة العمل من اجل تحقيق ذيك الرغبة في يا أخو يا حمود أعرف عرق بغيت تير في اسمه أو تزوج على مرسك مسكينة بغيت غير نعرف قصرار ضماغوكا لا غير ايو يا أخي قصتي معالا بدات في هذا كله كنت لا ثقافة كبيرة ولا صنعة ولا من حلالي المرحوم لا شيء من غير العزيمه والقلب الشاب ونسيت ما قلتش شيء معلومات على حياتي الاولى توفى الوالد وانا في عمري 10 سنين الله تحملات الوالده مشق التربيتي انا وزوج زوج بنات. البنات تزوجو من بعد وحده دابا راه عايشه الان مع زوجها في الخارج والاخرى عندي في طنجه راجله عنده بزاط وكلهم الحمد لله بخير وعلى خير أرى انا اللي بالوسط انا في السن ديال 14 عام توفات لي الوالده الله يمسكين الله يا حمى وجدالي هالرحمات كانت ام غذلق الصبار والحنان والكفاح وذك الساعات طريت اخويا نخرج من الدراسة وحتى قفض عيفا ايا في خالي اللي اصبحت عايش عنده في الدار باش ندخل ندخلش يسمعه ونعملش ارفاء ولكن هابا انما واحظ النهار اصلي دي حمودة اولي دي حمودة شنو خسي زيد زيد زيد ده. أجلس أجلس عندي معاك هضره وكلام كلام اسمع وحل ودنك كل ما تفعل، اسمع الكلام اللي يبكيك ولا تسمع الكلام اللي يضحكك كاينا وليدي ولا لا اي يا خالي انا طوالد الوليد وبطاع ليا وقت نشوفك بخير وعلى خير على الاقل بشرحتي روح الله يرحمها تفرح وتطمئن كاينا ولا لا كاينا خالي ومن يوم توفيت كنت بغيك تكمل قرايتك تاع واحتى الزوجة ديالي حلت في كل بشرة واعتبرت تربيتك اجر كتعملوا وجه الله لأنها وشكي قال من عائلة كريمة وطيبة وما عندها شيش فرق كبير بين ولادها ولادن الناس هذا الشي كاين ملا كاين خالي كاين ولا اني عول إيدي شفتك مديها في قرية عماين وانتك تسقط نفس القسم مش مئ المعلمين لما كانت تكلم ليهم عليك يقولوا بلي انت داقي وفايع قواعي ولا اني كاسم لا حفاظة لا مراجعة لا اهتمام الدرس ودعبا لازم تجاوبني بصراحة وش معينك تقرأ خالي انا بصراحة بغيت نخدم اش غادي تخدم اش غادي تخدم وانت بها تسن اش غادي تخدم, تخدم. طراح ولا حمال ولا اش اند برو صافي راني كتبت لختي السادية تدويلي مع راجلها يشوف لي خليمه معه في البازر اسمع لا تعطيش عقلك الغرب راجل اختك برانيك في مكان لحل ايهزك شهر شهر شهرين ومن بعد يجري عليك او تكون سابب في خلق مشاكل لختك بعد منو اوليدي يبتقرن زيان اخلي غير سعفني نزيد واحد العاملين في السن ديلي ونعمل باسبورت عزيزي سليمان رجل زويدي بنختي ما يقدر يدبر لي على شي حاجه في الخارج ونخدم تما وعلاش اللي ما تدوش شهاد العمايين باش على الأقل تكون عندك حرفات تعاونك وتسهل لك الطريق تصنعه وليديك كيف يقولوه كي الى ما غنات سفر وقيله في العمر كاينه ولا لا ايوا اللي ظهر لك خالد اللي دارك لك دان غك هاك دان غك دا وليدي الله يرد عليك وأنا اللي عليا ندبر لك يا فتا او تحدادت او تخرج المهم تعلم حاجة اللي تمتعامل وخا وخا خا ايوه وفي ظرف العامين ما خليت ما عملت عملت نجار حداد خراز نتعلم الخياط ولكن اللي كان سكني كان كيكرهني كي في كل شيء ما كيفوت شهر او شهرين حتى كان كران ذاك الخدمة كلها ودري ما كان جبرع عاوتاني الحيلة اللي كتخلي مع الميكرو ويتردني من عنده مع كامل تشكوت حمودة حمودة حمودة وليدي ما بين لي فيك والو انت هربتي الشيطان من الشبكه ودحالك عمرهم ما ينجحوك في الحياة واش انا غادي ندوم لك اهوكب باللي غادين بقى هز حميك طول حياتي اه وليدي حمودة راه الحياه ما كتهز الحياه غير القبول ايوا فهم راسك لك ما بقيتش صغير ولك تعرف تقدم والوقت صعيبه اه... وليدي عندك الحق اخي كان وعدك سيمشي ان على راسي اسمح لي يا وليدي لو كنت قصدك معك الكلام انا عارف ميمك ما كنحبك غير الخير وما كرهت شي تكون سير قرانك وربي عالي وعالم انا هالوصيه بموت الله يرحمها ما قدامي ولا اني خصك تعاون نفسك بنفسك كاينه ولا لاوي شوف شوف عاوني غين اخذ الباسبور اختيزو بيدا وخاما جاوبتشي على البرادية اللي نستطلع رقل بحنين وكسبغين تبغي الصراحة ولدي حمودة اه اختيزو بيدا جاوبت سيدي وسكاتها عليك اكبر داريل على انها ما قدرت تحمل حتى مشكلة اخرى يكفي انها كتبت لي هذه المرة وقالت لي باللي عايشة مع راجل سكير بكل لك يشبعها ضرب وصا ولاها ما على غاعله وبالليل راحت عمرها ما وجدتها معه ما صدقتي شي ربرتها ما زال عندي لا فأيه. لا انا غادي نعيش معها فتاه انا غير دبر على خدمة ما عاودش يشوف لا هو ولا هي غير اجي وجبر الخدمه الله يهيديك اي والله انت غلط وما جايب اخبار الدنيا اسمع يا وليدي حبنا اسمع غني فكرت لك في شيء اخر يمكن تعجبك هذه المره اما هي خالي شنو اش ضهر لك تكون شايفور ديال ها تاكسي انا الكل شايفور <تصفيق> ها هه ها هذه مزيانه فكره زوينه ودا يزهر كلامي هه وكيربحوا فلوس زاف صحاب التاكسيات ايوا امس سرين سر الله خلاص المهم كيصوروا كي رزقهم بعرق جبينهم والتاكسي في استخدام موجود كاين اياك شركة الحاج تامي عندو واحد تاكسي صغير الى خدمتي ودوز بيرمي رخصة ديال السياقة يمكن تحصل عليها فضر بشهر او انا كتبارك الله يبكي وفضلين انبوصر كيديك انا ذكره يا سخالي هذي عمري ما نسهلك ايو انا هملك لا هملك وكان هو انا راجل وانا ما يحكي وليك هلا ايه ايه وفعل دا كان هاك دا كان في مدة شهر حصلت على رخصة السياقة وحفظت اسماء الشوارع والادارات وجميع الاماكين ودوزت ونجحت واصبحت خدام في طاكسي صغير وعمري يا خوي الطهر منسى لحظات من أسعة أيام لحياتي ماشي فقط لأنني اصبحت ستكن لباح الفلوس لا ولكن لأنني كان زيد نعيش تجارب مش حال من مغامرات ومن قصاص ومن حكايات ومواقف ذاك المدر الخمس سنين قبل يعني قبل من صبحاتي المرفة ايه وكذلك قبل من نتعرف على زوجي الأولى لنا الطانب. ولاش ما بقيت ايش في فالتاكسي والله لك نعرف حداد من النوم قضاوا الغرض في ديك الخديمة وجاب لهم الله تيزي يا الحقيقة خيط هار ما كان عقلك سعر تدابك يدر لي ما كان عقل <تصفيق> عفريس ماذا الحب تاني في فالحقيقة الحظ هو اللي ما كان شاوك العقل هو الحظ وخممت فهم شوف شوف خلينا دابا من هذا المعايير واسمع القصة ديالي ولا نجمع الوقفة صبري ما تخلق سعي لي فاسمه تاخي عاود لي على يم تاكسيك كيفاش كنش انا نعاود نعودك تاكسيك وطوبيس والكار وسير وسير وسير ما كنت تزور حتى القطار لا لا لا احس لك الطياره هي اللي تجي معك <تصفيق> يمكن اذا كنت في السماء قريب من الله تخاف منه وما تعمل ذنوب شوف <تصفيق> <تصفيق> ما خلق العبد في الدنيا غير يتكركب جلق ما تخبز لنقص القناع ما كيعرف هنا ولا راحة يا زمان يا أخوي أبغى الحركة أبغى تقلب على الحظ في وسط الأمواج في روس الجبال وفي عين السنة ويمكن يكون قدامك وعينك معمين عليه عندك الحق في هذه لا لا يعمين نفسه وخلاص هل مر الجهن ها لي برها هذه السلام عليكم طيب أخي وخليت لك الراحه شوف غدا نرجع نكمل لك القضية خليك دبات ناس وتستحمع رأس أه, اه أجيب اه اه كري شوية يمكن غدا خرج بحالي ايه زلنا هي رعا اللي قالك الطبيب ماشي واحد لمر تخطير عندك الحق ايه يمكن غدا عندك تحليل ما تفطرش حتى تدوز وما اهام زيان هائي <تصفيق> احيا اه ما يتوقوق تخرج من النحطة يخرجوك دوبل في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> احلي احلي ما يهديك الله ثقي بي بمجرد ما نترسى نصيف لك تجي وتجيبي معاك القش ونعيشوا فرحة الله انا خايفه ما نعاودش نشوف وما نقدرش نرجع من دارنا قد الايام اللي دوزت معاك عمرها عم ما تنسى ليا شوف شوف الفاي الماضي راح نولد اليوم انا الى تعطلت عليك تعطل ليا الله قاع الشهر على الاكثر بصراحه خليني ندير تحسيدي شي بركه ونختار المدينه فاش نسكنو ونعملو حد لهذه حياه الفوضى ادري يا حليمه شوف يجيتين جيتيني علاق في الوكان وين ادشار وما جيتيش وما ما صفت اه ديك مت بسم الله علي اه هو الموت هي اللي يمكن تفرق بينتنا قلبك حنين يا حمودة قلبي جهرة كبيرة من معدن ثمين وخيالك اللي مضوها محبتك اللي عاملاها جوهره وبلا محبتك ما عندها ثمن بس محتيني وارك اللي خلاص في غادي يزيد ما سخد شي بيك حتى انا ربي اللي علم بلحق الفرج قريب قريب يا حليمه مع السلامه سوشي على خير لي على الوليده عندك تنساني يا حموده يا لله تنساك الموس ابدا غير طماني الله يهلك اي واشهد شي الله يهديك الناس ليك يشوفونها ولا كانوا كي يشوفونها ما عاد نجرح كنت واسعه حتى بالدبور خلينا خلينا مرزيه شويه لك يلا كيكون في السوريمه مع السلامه مع السلامه الله مصيبة هادي نمشي دابا نعمل تليفون ربيعه نسول على الولد كيف بقى راني تعطلت عليها ومن بعد لها مدبير نحكي في مشكلتي مع لطام والفاديمه اجي يا راسي نشري لك شويه الهم الله مصيبه هادي نمشي دابا نعمل تليفون الخدوش نسول على الولد كيف بقى راني تعطلت عليها ومن بعد لها مدبر حكيم مشكلة هي مشكلتي مع اللطه مو الف عاد انا اللي عملتها راسي اجي يا راسين لك شويه الهم هذه هي هذه على سلامتك خويا الطهر لا اخر شي في عملها عدابا اعطاني الطبيب شي دواء نشربه وقلي اياك ثم اياك من القلق توطور الأعصاب لا يوقع لي نهيار كامل هيار كامل؟ حلاش زي ما يقدر يوقع عليها شالال وما نجبر لا يديدات ولا رجلات فضل عظام والسلام الطبيب قال لك هذا الكلام؟ لا, لا لا لا ما عن الطبيب ما يخرف عليك انت كنت في حاجة للراحة والتغذية والمقويات وزيدون منين غادي تسلط عليك انت القلق والأعصاب؟ القلق والأعصاب خليهم صاحب المشاكل الخوك حمود أمسكين ها ما شنو هذا؟ بعدا؟ مقتاشر بدأو العامل الداف الخمسة ونص الصباح ان شاء الله طول لي بتوحش الشيشي الخدمة ها؟ والدار والولاد يعلم الله كيف عمل حالتهم عملت التلفون اللي بقى دي... لدينا ايه قطلو لي خبرهم بنا الكار دينا مخسر وخصوا اربع ايامة شي تصلح وعاد نكونو تمام والله يلاج برتيني كان فيك ها؟ إلا بخيتي تقول عمك طويلة عمك طويل <تصفيق> <تصفيق> أنا خرجت من المستشفى جيت قصد القواق عاربك ما كتقلع شاي من اللي هملي كتكون هنا في الربط نيام زيانة الحقيقة نيام ديالي أعنلم اللي قرصم ها أراضي يخليك شي قيوان السيطة او خلال ماتدي ما أقرأت شاي نرتاح في الوطيل إحتها الصباح باش نوض اللي بنشاط وراحة أخلاعا زتيفي ما شي قد تكشير بعيام بنها سراحة والزردة والمقوية ما زال ما شي احتلت معه اغي كي الله وجه اكتبارك الله راه منه وره تضربه بحبة دي للقمح يطوش منه الدم واكتفك وساعه وعرضه تهز كار فوق منهم ويجيك خفيه بحال الرشا ضربه من ضربات يديك بالسلامة والعافية تريب صور يا حافظ يا ستر الله يخرج العقبة على خير الله سيدي الذي ما كان قوله في قلبي <تصفيق> راه ولكنه ما تخاف شي مني عيني راه وما ماشي قايبين بسم الله سيدي اه القيوة دي لك جات اجي مرحبا بكم في قناة المحب بمثلثلات الإذاعية المغربية يا لما تسالي القيوة ديالك جمع الوقفة هذا النهار غادي تبدأ بواحد الحسنة ما عندها ثمن عند الله ويمكن تكون هي السبب في دخول الجنة ها ها سبب في دخول الجنة هي موجود ليش هي مجات الدينة عند الله لا لا لا يا يؤتي الله يهديك حسنة كبيرة سمحي بها جميع السيئات اللي عملتي في حياتك كلها. طلب عندي اقرار انا فهمنيش غادي نقولك لا انا كنسمع كتعرف تذبح؟ مذبح؟ لا لا الله يهديك انا غادي نرجع للسبيطار طهر حسب الله يعفو علينا عليك ما تدخلش ما تدخلش أه أه لا يا اخي انتخبتك تشوف شيطبيب العقلية الامراض العقليه هذه نصيحتي لك لاينك هاذي ديك الصوره حتى تقسم بعدها ايش غير نقدر الكلام هاهاها لا أمر الله هلا نسيتي مانطم ديك المراه الشطبه جهنم اللي قطع يديها من الدين الله ديك المسمومه اللي يمكن الشيطان يحن قلبه وهي يستحمي لهذا فكرت مع عقلي وقلت هذهك المراه ما تنفع فيها غير شي ذبيحه الله الله خاي حمودا خاي حمودا انتفع الله اه اه اه ارجع الله لا, لا ولا قوتي الا بالله لا شوف شوف شوف هاذي الفلوس شوف عشرين الف ريال خديتها غيرها تصبح من المعلم وقلت له يقطع علي من جرى ورا ما طالي حتى كذبت عليه وقلت له امرتي من يجي رحية شنو عمان نقول نولي بحسيبتك خصاة دبيحها لا يودي لا عامل حسن الله رب نسح تغضر رشل ولا حمق بسكين لا لا يزم الخبر به الزول مش فاقبل ما يرتكب شي جريمة اسمع اسمع أنا الليل كله وأنا كان في الحيله اللي يمكن تريحنا من المشاكل كلها ولازم انت متعوني بزز يا خطر هذا ما ينفع معها غير الحيلة هتنسل الشعر من اللاجين فاش خمام لا لا لا لا لا ما تستاش راسك راني قتلك خمامت وفكرت راني دبرت على حيلة شيطانية اللي يحيروا فيها الشياطين والأبن في الواقع راكم تعدابا أكبر الشياطين اللي كتفكر في جريمة كبيرة بحال هذه جريمة؟ شنو؟ اش من جريمة؟ شباخي حمودو أنا راه اكتب لها كيف ايايا ولكن وعلى ذاك شي نعم استمد عليك بزاك ولاش لي مثل ما تفكر شايف شي حاجة قراءة من غير الذبيحه آه يا أخي هذه كل الفعاد نسيبتي هذه كل ينفع فاهمها حتى عار من غير جريان تم <تصفيق> يا سيدي يا ربي وعلى ما سمبحت طيب سمعني بعدا سمعني بعدها هذه الحيلة ديالك ويحمد الله سمعي. سمع سمعي الجنوي ماضية هيا جا. هيا معي وانت غادي تمشي معاد كلها نسب حبس حدك تما مع فهمت البقية سمح لي بعدها نمشي نجيب شي حوايج ديالي خليتهم حضر على البقال اخلاص الله ما انت ذاق انا مزيلا انا اللي كله انا كانت ترجع هدل وجيبونت وغالتي ها وعليش اللي ما تقومش انت وحدك بهذا المهمه وما يجيب لك حد لهم بعض هديك انا ما كان عفشين دبعت وكسع فينه هنا الكدادية نريفة وقلبي حنين النقطة ديال الدم كتزعني اه وبيني استغفر الله العظيم وما جبرتي قدامك غير هاد لعب ضعيف تجروا لجريمة كيف تقول الله ايش من جريمة ايه هديك الله هاتطهر واش دا بخرجك العقل مش خلق عقلك تدب حسين تكزعنا في نادك ماشي شريمة انا اي ما عمل انا كان هدر يا عباس الله هاتطهر واش ضربك الله ولا شنع ايش هدي كلام عندي انا نجري في دبيحه نسيبتي فهمني يا وحلو ادنك يا المكلف اسمع اسمع انت ما فهمتيش كيفاش بيت نقولك نسيبتي ما ينفع فيها غيرش يدبيحه يعني العار العار يعني ندبح لها خروف باب الدار باش تطيح على الغياط فهمتي يا بقار ولا لا يعني ندوز النهار في الفرح والسرور والتشنشط وبما انك سبق لك كنتي جزار قلت ما فيها بس وساعتني على هذا الحسن وكالله الله غفور رحيم اخويا خذت جهدت عليا كان احس بركابي خويا قول عامل الصباح فزعتيني خليتيني الراب من قلبي نسبتك خصه ذبيحه شا... واش اكدك تكون الهضراء يا عباد الله <تصفيق> <تصفيق> واش انتها زعمها كاتشك فيها نق... وظن زعمها نقدر نقص الدبانة على الساكن سيبتي واش كوني قدر يعرف شنود احتراس بندم اللي كيعيش كي في الخوات بحال الفكرون يمكن جريمة تطلقوك جريمة أعوذ بالله إنا ساعة لا, لا لا لا لا سيد طهر راني مربي وضل أصال ورجل مؤمن غير الله يزقته به وهذا مكان يا شنو المعمول ده وكا يا حلو ودنيك واسمعني غادي نشري كفش وخنشة ديال الدقيق وخنشة ديال السكر وغادي نشوف الطبالو غياط ولاش هاد الطبالو غياط باش ما تسمع لا هضره ولا كلام ونسيتي واخا تشوف الخروف كيتذبح لازم ما ترمي حطبات في النار والصداع ديالها غادي يغلب الصداع ديال الطبالو الغياط غادي يخليك لا ما يمشي حسو في يوه زيدني من هذا الخيال وغاني اسمع، راني تكلمت البارح معا مقدم الحومة ديالهم حيث صاحبي من يام المسيد رغبتو باش يدير حتى هو وقت واتلي مع واحد الفقير عنده في الحومة محترم وكل شي كيقدروه وكل شي كيبوسلو يدو وندخلو كلنا مجموعين خيط بيض وصلحو خيط يوه وقد ضل الله الطام قبل الشركة ايوه هاديك يا اخي مشكين اخرى جبرتيني كان فيها ايش كي مليح جمع الوقف هذا با ويلا نشرعه في العمل السحمودة السحمودة قلنا عن انا انسان مريض بالاحصان وعدخورش منصبتان ما قد على ستاع ولا مشاكل اعفين الله يخليك من بنات الجرى قلنا الله اكبر ها؟ يا سيدي اكذا يكون المؤمنين الصالحين وإلا فلا عند صيئات كنتي كتساعدني اليوم وكتساعدني احتاض حيتي باخي قطرة من جهة ديلك وعند حسنات واللي سيك تسهرب منهم يعني ما مبقى خير في الدنيا هكذا انت يا سيد يا لله الله اللي عاش شوجك صافي يا أخويا حد اكتما نوضى سيدي ولا إلا الله على قل طري هكذا كتب لي الحنين إنا لله وإنا إليه راجعون ها خلاص ده لما نحكي لك على القصص اللي عاش لما كنت خدام في التاكسيات والطوبيسات غالي تعرف اللي خاك حمودة من الناس اللي تعمل في كتابك عجب عمري ما عرفت باللي هذا الرويس اللي اعطاك الله جابع كتاب ديال الف ليلة وليلة هلاللا باز هلاللا باز على هاد نزق بسم الله الرحمن الرحيم وديالاش يلالا ديك البنديرة البيضة اللي جهز في الده بحل علالة ايوه طرب منا الهدنا والصرح قلبه بيض مسكين يا فين ديك القباحة ديالك الوليدة لا صاف الله عليكم، عليك اوه ما في النار الراجل طالب المسامحة والمسامح كريم انا جيبني احتل بي حوكا يتقضى انا خاف من العار يخرج فيا ولا في كابنيتي اما والله العظيم الذي لا اجل سواه وعليا بالحرام باش كي الرجل. الرجال قدم في العتبال هنا لا عتب كونا راسو طار في السماء قبل ما توصلوا رجليه اللي الله وادا وهذو كنا الدابة اللي جاوا يحشم منهم الإنسان يرضى في وجههم ومحنا غير مسلمين إيراني شرط شرطي مجموع ومن المحل القطعين تنازل على شرط واحد أه ولا إني خسكت رقبي تحضيه وخطع تعرفي تكري عليه اللي يحبس له الأنفاس طلعه ولهبط بلاتي هوا ماجي هو كي يبتسم لك خلق الله يلا وش من تعلب ناد عشكتها مصطفى اللي أه ها سحمود بلاتم هل الجهرة تريا سيدي مصطفى يا نسيبتي لازيزة ونسيبي الحبيب هادوك ما معاهم لا دراوه لك لمش بعدا بصرر لا لا لا لا ما كاين لا ساوا انت عاف الله عن مسالات ها <تصفيق> رك يا حصرا ما طابرينك بحال ولدنا ها شوف لا زيد لا نقص واجدب احنا مش تركين القليل الله ايوك أهلاوها هوليدي حمودة سمح لي مقول لك ركز الرفتي بالعقياس وطحنا في كل عجب كون كانت طمع عندك جوهره وتريه كيف كانت تقول كون ركا ما تبيع فيها وتشري بالأخبارها كون ركا عاملها بحل ما القليل كون ركا تشهد بيها من بعد الله وراها يمان ولادك يا وسمح ليه سمح ليه للا للا للا هي دبم ما قلبك قلبك عامراليا ايوان شوف دبا متين امرين عطيتيني هذا الكلام القصح ايا فيك هاي فيكي لما نصفتك شي الضربه يابشي حجي على قلبك في العام المقبل راني ماشي حمودي لما نعمل شي وماشي رجل بنتك للطهر ها سياسي حمودا خلي عليك الله يخليك الرشيوات ويبارك فيك اه غير كيف كان عملك لا زيد لا نقص اي وراني شرط شرط ولازم ما نعودها باش تخليك دماغ مليح لا. ربما مع الكار يصوت لك الريح في الودند الشمال ويخرج كلامي مع الودند اليمين مين انا الله. انا فعالله اح تنسى شروط اللطم. اولا اولا اطلق هذاك اللي في عنقك بالثلاث نرجع على ولا التاكسيكي في كل زمن وبايضبر لك في شي خدمة هنا ما بقى الثقة قال الله لا غير يديو الصفة للطام الصفة كنت شويه شوية بعدها وكيجيب الله بلي صلات وكيقوى الكرام عند بعض المسافرين وعند لي كيصافروا في العطلات المهم كي تكون صدويرها وراك ورا كيعرفة كل شي اللي هديك ونوط ينوضي لبا وجديه ذاك المجمار ديالك وجدينا لأسخور روح خلاص هموضى <أه> بنيت الله يبدعني كنوط نوط نوط اوه انا ماجي انا ماجي انا عاونك نمشي انا اتفهم مع الطبال والغياط وصفتهم في حالهم كشفتي الدرايه حرف حنين بهم هاي راني سمعت ولدك قال لك وقت ما جيت يا ابانا من اقادير جيب لنا معك الطبال والغياط وكمش كبير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جيت يا انا جاوبته وخبفها من اشي وقلت له يا للطب اه قلت له اي والله يحد البلا والباس الله يحد البلا والباس يلا انا شي يا اخي عمل كرسي دار لي اليوم الى السخا الله اه يا لا حول ولا أخوتي لا بالله سيسير الطهر قبط ليش شي تاكسيد غير غير بسرعة مالك يا كلابس مصيبة غير 4 ساعة هنا أنا مجي أنا مجي 4 ساعة ويلي عندك تردار بعد سوية يا حمودة حمودة واش غادي نبدأ عودتاني حيلة العصار مالك لك ساعة صافي سافير 4 ساعة 4 ساعة اكتاب على الكار عمرو ما يقلع فوقتو بل حق المسافير في يد الله مالك رجعتك يا كلابس خرجت هلف نسيت الكبوت اللي فيه بسطامل فلوس والوراق وغير بسات جاكيته وخرج كنتي لابس الكبوت لذرقياك اي, اي اي فين عملتو اه شوف شو شوف شو رام على القمر دفا ديال بيت الناس اه ها ها هو ها هو ها هو نعم بسطامل بسطامل اللي كانوا ما شفتهم شي اي واحد ما قرب قلبو كان والو والو الجيب ما فيهم تحجة وايلي طالوا بسم الله الرحمن الرحيم وما كانوا غير في البيت حتى انا من غير كنتي وانا واقلبو كان ما عندهم فين يمشيو <تصفيق> اش اش شوفي شوفي قلبي معايا تحتك المخدة ليه ولا ولا قاعد شوفي في المريو هذا هذا خرج على العقل هذا وما تقلق شايدا ما تقلقش انا غنجبرو واه واه هادو بلاشك هادو الجنون هادو بلا صافي ما يكونوا غير هما لا لا لا لا, لا ولادي ما تنزل عليهم باغى المرحوم والدي أولادي لله اللي ديما كيرونوا لي في جيبي وشحال مرة كنجبرهم الشتي لي الوراق على قد الدنيا عمرني ما حصلت عليهم شي طريقه؟ راه كايسرقوش ما كايسرقوش يا لله ولكن مبلين بتبقاش على التصاورات واخا كنعينضربهم الخصم الجلي ضربهم ضربهم على ورقي وجيابي في فيقي وفيقي فيقو من اليوم سي سي بالدار انا واحد وهذا راه فرت وما خليت شوف شوف انا الفلوس كنت دايرهم في جيب تسروع خسرت منهم اللي خسرت والباقي بقى في جيبي اودي دا ما غير غير حد عقلك اودي خلاص انا تسبت عليهم درتهم في البزطهام لا با عشرة الاف ديال الفرنك درتها في وسط الورق ديال التعريف والورق ديال كرحتهما ومعاهم شي تواصل مهمين بزاف وربما تكون خليتهم شي موضو اخر لا, لا لا لا انا كنت بتخن سولتي بطار لا يودي انا عاملهم في جيب ذلك سوا امامتي امامتي الوقت كيدوز يدوز بسرعة عاصل الله عامل اي الجديد واشهد الكار مازال ما غادي يقلع اوقتاش عمرو قلع فوقته يا عباد الله اي تحرك من داباسة عاما يقولها حد لحد يا ديان صبر سويات صبر الخوت راه اللي جربو مشاو اي مشاو للقمر العليا ريال مؤمن اي اللي فرحتي هاد الصبيان الله يديك سالم وغانم غادي نمشينا بعدا بجاه الاولياء والصالحين الله يعطيك الخير ا الله يعطيك الخير سيدي ويجعلها لك في الميزان المقبول عمد الله ا ملي يشري جنته في حياته وين وينظر لها الدعاف دعين رحمة اتحرك من طريقة سيدي اتحرك وخات سيدي زيدوا انتو موليدا زيدوا وقدام الحب راجد الحب راجد نعم نعم نعم ها فاين مشى حمودة وكار عامر عشكا يتسنى السعادة باش عمر الكار ويلي فاين مشى وفاين مشى هذا ها فاين مشى الله علم سيدي الله علم الغيب حج جمعة معلمر هكي قلقوه التصرف دي الحمودة وكي يظل يتلقى بشكوي لا بتشوفو جعب اصيري العرصيفين كي يكون كله هتخبو جعب وانا متقبل على ما ترجع يلمشى لدارو الطريق بعيدا ويمكن تنفوه في الطريق هادي هادي ماشي يخدم هادي خصو يخوي البلاصة على الكارل اخر اللي ماجي منذ اربع ساعة و. انا عيش فوضى عيش فقلط النظام والسبب كله منك منقص علي الحياة مثل الفني على القبلة وخص ما حتى شي حاجه كطيري بضله انا لهلا حيك قليل الفايده يا عرس الرجال غارق في الزبايلك حتى للودنين ومنين تمشي لك شي حاجه اجم حوية القصور و برد فيه الجنون اهاهاهاها كتقلب على شقو فرحه ياك على سبايبو <تصفيق> ايوا مازال المرادك تشط الشمل وردتي <أوار> نشفا من ابن الظلم يا أخو عامي <عملي> تبا دعتنا خير الله يخليك خالدك مع معامرة سيتي ما مع عندك بخرفتش آه أنا اللي كان عارف بحروبك وفعيلك أما بنيتي غير بضعه. صبحنا على الله والنبير أسول لا لا لا لا عاسي ديس كثير هذا ما مشتعوش بغير تحكو فينا الشراء آه لا لا أنا كنت عارف باللي هذا الخرش ما بقعت معاما مع الشراء واشفتي اللقني اعطيني براسي وك شفت الله ما شفتك يا لله هو الاول زوج لاقونه زوج يفارقونه بزاف عليك حتى تكوني متسوله ومتروح لليتك يا لهاي بالضبط ايش ويني فيك ما جبرتي ما تفضل عليا غير ديك العوجه القوجه أخيت أخت أخش عليها من هنا ولا قاديت لع في الجنان ونفضت لك ضع كل خشاش لا لا سحب ولا سحب ولا ولا وين بدت الله شوف الله شوف الله يخليك هنا ضاعت لك شيء حاجة راه ما عندها فين تمشي الله شوية شوفتها وفيك سليلة مخلوعين مزوعين الله يديك الله لكن همني الله يخليك كيفاش خذين صقر والله أنت عامل بفراس كميات منطرقة ومنطرقة نوت نفسك بارك الله على مولاي سمسن بن لا يا يا يا يا الله يخليك أديها فسق راسك شوف مصر. أنا مزوج مختك فانتي ولا لا ولا مرادكم في الحمية انا أمتب على هذه القفة أنا لله لان انا عايز الفيشو مالك خليني نوريه في المرايه <بلغة>. اما كاينش غير هاد الكار وحده في الدنيا سيدي ما عيب خذنا راحنا حنا بالقلاس بالكلاص راه عندك الحق اعطى الله فين نمشي واعطى الله فين نمشي البيض على البيض عنا غير بيتعب.الجريسون أجيب استحوذ جمادل بسافر سيدك.تأمل خا الشنطة بغيت شوف كيف ومطار والحرارة والموضلك حلاو عزيدي نمتخها عا سيدي بطلي اه بطلي شانطة ديالي الله يبارك فيك خير في ياللي فرحتي هاد المومة الله يفرحك بقصر لي الجنة هتره عامين اوتي غير بيت في الجنة ولا دعانها بسم الله عرا سيدي عرا الله يكثر خيرك ويزيد في عمرك عا سيدي واش غادي نمشيوا في الكاراكدا واش هتلوص الخادة أشادوا صار، أجمع زيني دكتور دياله، أجمع، أجمع، أجمع، أجمع، أجمع، أجمع، أجمع، أجمع، لا لا لا شاء الله ضروي قلب على الورقه ولا ما عرفش ان وصلت للمراكش حليت الشنطة ديالي وانا نجبره بالضب نسا عندي مسكين سيدة حمودة وقع عقلي يخرج قلت يعلم الله, الله حالته كيف عمله وقلبه وجبرت وراك وتصوره نطلسا عتير كيف تقول ماشي لم يجي الربط وعد وصلت الدبا واخدي التاكسي وجيت لنا الحمد لله بعدني ما زال الكار دياله مقلة وفين هو؟ والله يا سيطان ما داني نعز وانا عرفته لابا غير شي واحد كعبيز وغبي فينا اما انا اما حمودة اما هذا ال كانت قلني بعضا من هذي الناس عاملين هذي الفوضة كاين تدرس يدي حمودة لله اعلم فين هو تاكسي تاكسي بلتي بلتي واحد شويه ينفضك اه يلا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف مال وجهك مقموش وكل دميات خلص خلص مول داك الطاكسي وخلي الهضرام بعد الطار راح لي ما حدا مول الكاسكروت اميتي انا بنفسي كف تحت صفره مراكش اجبرات عند البزطام الستام ديالك وركبات في الليل مسكينة البزطام اييه اييه اييه نزلتو في الشنطه ديالها لما كنا في الاوتيل هي سببي هي سببي الملحوسه فهاد المصايب كلها نمشي نوريها وجهها في المرايا آسيدة حمودة آسيدة حمودة واد الغسال منكار وقتاش غادي يحن عليه الله ويقلع النصر طير لهم بزاف والمعلم كشك شو خرجه هو هنا راه في الطريق ماجي جيل هنا من الصباح هو كيعمل في التليفونات هرب قبل ما يجي عود المخو خلص خلص منتر التاكسي اه ضغي ضغي وبدأك تكركسوني على الناس باش يركبه وتقرص كار اه اه رتبرك اخرص شوفي ايه انا ايه واخصك تعرفي انه ما كنشي سبا مصايبي قد كنتا كيفاش انا ايه دوي ماشي انتا ماشي انتا ولا لا انا ابعد مني دمان وشوقت هدرا عدن بعد نفهمك وتكلم بعد اللي ارى اللي حلي ما قد حيط القرارة <تصفيق> او مالك لله مالك لله, لله ما تقلب بشي من قبل مالك فوضاوية وغير مقدمة في الحياة في حالي يشع ويني الخير بعدها يا سيدي حمودة هدي تمرتي ومحنتي وطوعني عليك هكذا كتقابلني ولي ملك استغفر الله العظيم ملك وليدي أكا وبعد ما لوجهك كل حفاري وصبغه حمراء ماشي سوقك هذاك وجهي ماشي وجهك أنت تلقي البسطم لأن الله يتبارك لك البلع ما تقلقش يا سيدي حمود هكذا البسطم وأنا رجعها في حالي أكدس عدي معك ديما وعدي حصرت فرقنا بخير وعلى خير والطريق كلها وانا كانت تفكر ديك الكلمات ديك الحلوين وديك الأغنية اللي كنتي كانت تغني لي فين وطل حلوما يا حلوما يا زين تبسينا ومسوك العديا فيها لا لا لا لا لا لا لا غير تهالفو ضيخ ما عرفت لا ما نقدم ولا ما نبخر دي ما كان نقول عليك وما ما كاتبغي شي تسمعني اه شكاس قولي لي علق معك شي حجيب ونبخرك نبخرك شي تبخيرا رادا يرين بيك العديان يا سيد الحمودة شوف شوف وجه كيف عمل والله ما تقولي إلا ضربينك الجنون اه ضربني الله وما ما الطريق وش كولي غادي يقل عم غير الله يقل لك الدروس ايو <تصفيق> غير زي زي دوكا والله نسيتي قا ما سولتيني على أمي كيف بقت وعلى أخي ومراته اللي الحبس بالحق الطريق طويلة أرى ما نحكي لا لا لا لا انت غادي صفري دابع شوفي رجعي لداركم حوايجي كلهم دارهم الطهر في الكار وانا صبحت مقطوعه من شجرة حنين ولا رحم من غير الله وانت فين ما نمشي مشي معك سيدي حمودة ونحكي على المصايب اللي جبرت قدامي في دارنا والله العظيم الا هذا الكر اللي, اللي مصاوب من الحديد حتى يتفتت ويرجع ترف ترف ونبقى فيه اشاك نتا لي رجلي وعندك قلب حنين ورهيب وكتعرف ما بينك وبين سيدي ربي اه لو كان الصبر كيتباع بالجرام نشريه بالقنطار ولو كان الفرج تشربلو قيان نشريها انا بالطون اش كتقول يا طلعي طال عيسرك بي قبل ما تطلع روحي اه كاكب اي دخول اشنودك شي هدا الصرف اللي بقليك من الفينر اللي جبرت في البزطام ديالك والصدق حبيب الله هالي يوم عندك مكافل ايسان اش غذي وقعه المسافر في يدي الله الطهر وطهر اغير مده المعلم وطهر اجيل هنا اش كي ما المعلم قولي قرب عندي قرب <تصفيق> ما شبرتي فين تركبها الترترة غير مراير الضب يسكت الموتور دلكار ولا تسكت هي وفير غادي نقل لساء وكار عامر الله يا خرج العقبة على خير وخلص تهدن وتبتن وخلي عصابك في التلاجة ها ولا بلاتي بلتي حصار حصار حصار, حصار, حصار, حصار. شكاين خلينا خلاص ماشي مع الترك معلم علم, علم الحاج نفي فيه خكا عيد لك سبحانه الله اش بغا عوثاني مصيبة حدي ايوا السيد قال له تعطلتي ومن الصباح هو كيعمل كي في التليفونات طرسو حتى هو غير ليه كتو شي خلخشه كيجب له الله قبط الصمه بيديه قبلتي يمشي يشوفو بعضه <تصفيق> محال قال عليا بالحلوه ديال ونويت هذه المرة نسافر حتى نهز الزاد على كتافي ونقبط الطريق على رجلي عندك الحق اخاي عندك الحق ويمكن بغلات جبر فيها الفائده بلا في قيس وبلا طوان بلا غلطنا اغلطناه اللي ركبنا في هذا الكار ايوا كاين اللي حقيت خالشي كيران معتبرين الوقت نعم سيدي هو الوقت والنظام هو الشعار ديالهم زياده على النظافه في الرحل المسافرين زيد زيد زيد. انا بعده هنا الطابولي الجناب ساعه ونص هذه دابا عنده ديال تأخير وخفت نوض نمشي تمشي لي البلاصه المقاعد بلا ارقام والدنيا فوضى شفتي منه زغبني الله يا اخي وركبت واحد النار في واحد الكاركايد دي من السويرها الاسفي كاي بنادم بحال الدبان الواقف اكثر من الجالس بقيت يا اخي مخنوق بحال الحق دي السرديل وليت النفس كان طلعه بصعوبة ما محترمي لا قانون ولا كرمات الإنسان غير الفلوس الفلوس الفلوس هولي لي يقلب البشر أوه. أوه طهار شكل هذاك اللي كيخصم على سيدة حمودة المعلم على الله المعلم طير له على أطي خير وانا شغل يطير له ما كيمشي عد ضربي غير في الضربي ويني ويني ويني ويني ما شكيف هولي شكت اللي بن حماد بيناتهم كينيشي صباحاتي العيدو بالله ما كينغير بنازم قليل أسه معلمين الشكرة دي ما كيكون كي عجبو مرسو على الله حريب حتى احنا بصراحة بعض المرات ضيدينه وخلاص كان خليو القانون بجيه وكان عملو اللي قدت بنا الجنب بجيه ولكن هالشي مخصوشي يبدأ قلبه دماغو ويعصبوه وقبض الطريق وزيد المسافر في يد الله الدنيا كلها في يد الله سبحانه ولكن الليل عارف وقته والنهار عارف وقته والشمس كذلك والقمر وزيد وزيد عليهم حتى النجم والحر ايوا غير بشر والبشر داروا الله يخطا سبحان اللي ما يساو لا نفسه وكالو غير تقبصوا باليدين حذو على ظهر سير دخل الغيب في يد سير عفاك يا ربي, ربي جود كي غطيت احنا عندك ضعيف وش اللو في شيخ دي من غير هدي راني مليت وقليت وطلع لي الزعاف للرأس إلي <تصفيق> هاللي فرحتي هذين سكين بشي دريم ولا أزعوش الله هافرح <تصفيق> قلبك بالين ويتي وتمنيتين ويحظك في, في مانك لا خانتك ساعتك <تصفيق> <بحنا> ويحظك ساعتك <تصفيق> إلى أقلان رزقك ويزيد في رزقك إلى تقطعات شرطك غرمك سمان غريب في بلاد بعيدة المؤمنين المسلمين الحال يغني على السؤال غير دريم ولا خبزة باش نفطر ولا نتغدى تكون لكم حسنة فشتها يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله على كل حال آكا المسكين بسم الله شكرا نعم اسم الله لا لا اسم حمودة لا اسم حليا اسمح لي يا برك الله وفيك هذه ما ما عندك ما شيخ ما عندك برك الله وفيك انا مقطر شي مجيدي معك واللي حليتي على فمك موجودة بيا بليبيا بيا الله يمتعك فرضا و... اهل حاج واش ذا هذا دي تخلي هاد الكاري قلع لنا هاد الكار ديالي ما غاني تبقى عنده سمعه معاك ندك هرب يا زبناك اشتهوا عباد الله كيف يصدروا على الجمال واللي على البغال ولا يركبوا عندي عمرك يا حموداش نهار ما فرحتيني. وقلعتي في الوقت رزعتي في الوقت المحطة اللي وقفت فيها كتنت في أرضك اشتكي بدأوا الناس كيقولوا وكيقولوا وديما ما كتنحص وديما ودي ما كتنحص بريق هرب كييسو سلام الحزن فيفخا وش نبغى ليتخلي أذكره لا ولا لا النهار بشديد. خلي عباد الله كينتظروك وكيف تشو عليك هادشي عروح وحشومه عروح وحشومه وفي الاخر جبروك ناعس وان دي الواحد الحمام خاب باب العتا والروح تبان وما يشفك قال اش هذا ما هذا قال اش هذا ما هذا يومين ما نعسيك وغير ركبتي عينك قلنا ما في بس احنا غير باشهر ايوا رجال ها الحجم فيبقه تخلي هذا الكاري كناع ولا لا الشاذلي زياده على الاهمال زيادة على الاهمال شي نهار تخلي داك الموتور طيح حاليه ليد مع الرجل وتقطع له الانفاس دي ما عقده بالشراوط والقننب ودخخنو خارجا الميكاليسيان دي اللي مسميه الكار المعطل ديما كيبقى ينتظر تدخل باش يضربه ساة او ساعتين. حتى كاعيو كي تدخل فاة وهذا اللي كيشيت نوره هذا الكار كان نخسره غير في التليفونات. وما كترجع فيها الروح حتى كيسمعك انك دخلت الاشي محتى عادك ساة كارتاح وكنقول الله الحمد لله والله لاراحة خاف الله سي حمودة خاف الله خاف الله والذي حمودة تشراحي آه الحاج آه الحاج واش غادي تخلي هذا الكاري يقلع ولا لا الله يرحم عليها الحاج تميق دوار اللي كان مخدمك معاه في الكار ديال وصاني عليك وصاني عليك وقالها لي قال لي يا حمودة غادي يخلي الكار ديالك يتشهر في البلاد كلها انت غادي وقتهضر انت غادي وكشاكشك خرجة انت غادي وكتدبذ انت غادي وعصبك متوترطة على السماء وكتصلا في عباد الله بقانون وبلاء قانون وانا وبلا حامل عين عمية وطنطرشاء وقال قول ما كينباس زمان صعيف وانت غادي اجل هنا اجل في الخارج شوف الحج والله يرحم والديك انا ماشي بحالي دبر نتا اللي قال لعب هذا الكاب خلاص بركه حمود اصبر شويه عمل حاجه تع الشتاء هادشي ما غاديش يتكرر مره اخرى سيدي ماذا بيا بي ماذا بيا واش عندي حموده سهل غير الله يدي وخلاص <تصفيق> ابن الشيطان اخو واش انا غادي منعقد تزوج في كل مدينه وفي كل مدينه برك الله فيك تعمل دار وليدات لا الله يعاونك يا وليدي الله يعاونك ويرزقك الصبر والمال انما الله يرضي عليك فك بكري ونعس بكري وتهلا صحيحتك ها الخدمه ديالكم راه صعيبه وصعيبه بزاف ايوا الحق يقال او لا اما من جهه الحريه أنت حر مع راسك غير كل عمل العمل على احسن ما يورم وهذا مكان واحد هذا بالصفير الحش يمكن لي خلاص نمشي يواجي جي بعدا ياك متسامحين سيدي الله يسامح علينا ايوا ايوا بالسلامه ها جي بعدا طار طار دابا دابا قبيلتنا والو ما كاتسني ما كاتسلك ياك بحال هاد الحاج عطاك عشرين ألف ريال راني خلصتك في الشهر والعطلة دي اللي فات ها وستك شي بركه عندي حيت سمعتك داك السبيطار باش تشري ويجات الوليدات والسلام هذا مكان اه ألف ريال لا لا صافي الحاج صافي صافي راه توصل بها والحساب بيناتنا ايوا مزيان الله يعاونكم الله يعاونكم انا كنحب نصفي حسابي سمعتي باش ضميري يبقى مرتاح هو هو هو هو هاي زيته بعد طهر النس مكنوا يتخلقوه الله ينكل حاج هاي زيتمشوه على اخر يلا يلا طهر عامل كلها تسلوني طهرنا ايه والله عزاقه هاد الحاج يا ده باسي دحمود اختيتي فليسات ههه <سؤال> حلا هو غير جوه اطاهم لي اطاهم لك انت ماشي دي انا لا يا الحمق انا وانت دات وحدة انا ماشي كلادر انا ماشي علي <سؤال> <سؤال> <سؤال> من كنت عندك في فضار كتقدم لي اسفيف داتك تقول لي يا قول والله ما كان غير تغرادك <تصفح> ها الحمق والله عمرو الصخب الدنيا ما يفرقنا واش ننزح هذا انا المخلث من نزحاش اعتبرتك يا سيدي انما وافقت الساعه 16 ولسه لا والله وعلاش اللي ما تعتبرهم شيء امانه في عمقك على هالحمق كيف فرق بين السلف والامانه غير انما ماذا مالك كنبغي نقول الامانه قطعت فوقتها ها والسلاف معناه شويه تصبر والصبحيه والعشر ديالو كبير عند الله ياك وعلى غير جيت وخذيتهم من عنده انا ياك هذيك صار له شهور وهو ويجيبك اليوم اما انا في رمشه عين. قلت له انت مرض وخسك باش شري الادويه هو يفهمني ما قدرتيش اه وقلت له كذلك باللي وليداتك عريانين وغرياني ما قدرتي وزدت على هذا الشيء وقلت له باللي مراتك يمكن تولد فهاد الاسبوع ولا في عاقب الشهر اه <تصفيق> وزيدون تخرج عليك بالله اش عندك دابا ما تستعمل بفلوس هو قل لي غادي غير تضيعهم لونجور ديالك ديما ما كتقول لي كافياك ومع ليه ها يعني انا ولدي ما عندهمش الحق مرضه لا لا الله يحفظهم الله يحفظهم قلا ولا يلبسوه جديد في نهار العيد اه سيدي ضرب لي هذا الشيء لراسي ما عندهاش الحق تشري شي كسوا جديده بحال الناس صهر يا الطهر اياك تم ما اياك لك غيلات هذه نصيحه خذها مني وبلا شيء فلوسك تاخذو تاخذو ها او غادي نقول لك دابا نقول انما هو دابا الصيف هذا ها وغادي يتزيين الحركة ومع فليصة الزايدين في الطريق والدورة وتفريمة أه؟ وبدأ انتك تخطى حتى تاخد فلوس كاملين لا لا لا لا تعمل شي بها شي كلك سنادة جدا امصا بكور بقزف السبيطر اوتي كل شي قريب عند الله تطلب على الله الخير الله ديك يا عالم الله كيف غادي تبعت قدام الله اشي دي بصراحة عمرني ما عرفت شي دوات تصيب حالك يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو شنو خلتيني انا دواتسي وصنطيحها وقتطعي انا قتطعي اه شوفي اه عندك حل منجر اما غدي تنزلي فلساتي ولا غادي تخلط على الحاج الضارو ونخبرو بالحاقيق وما بقيتش نزيد معاك خطوة واحدة ايو دبا هادا التارقين ها دبا دخلت عليك بالله واش هاد الناس مبقى في قلبك اللي من الفجر وما مش بدينك ينتظروا الكريق الله واش دبا انت مرازك سديد نوبوم على حتى هما وزيدون سيدي عمل لي عجبك انا راني قاضي نصفر بلا مشيت اللي غادي تسوق الكار وزيدون شتي تاع تي على برالغريسون اا عندك يدن <تصفيق> بعارف بأن بان حرفتك محتاجه شي مواعيد خارجه العاده راه شف شفت هذاك اللي كيبيع البيض اللي يفرقنا طرف كلمه مني نقولها له و هو خدم غريسون يا صافي هذا وجهك ولا قفك هادشي حموده اصبروا كيف ما عجبك من ما بغيتي تخدم على اسك عطى الله ليخدم ولك تسني شي حاجة أخرى سيدي جريت ولك وهذا الخير باش كيرجع والله سيدي لانت سهل ايوه صفي يا سيدي حمودة لك الغازي قلع ايوه هي لا سكتي هي لا سكتي وعطيتيني شي برسي سعى شفت الطاهر غير كايخمم ما مرادوش يطلع سيدي حمودا مال الطاهر والو هذاك اللي قرالو ما كان على باله ايوه علينا على سلامتنا ها هو سيقلع ما عندي مشيت تتعقب تقص بلاني الما بهذا الدين خسني مع الحيله والحيله بل عيت ما من, من الشر باش ما نكون شي شرير ونعيش إنسان هاني ومرتاح القلب والضمير شريف النفس حتى حد ما ينعت في بسوء بلحق شكون خلاك ما يفيدني بني مع هذا الخرش غير نحن الراس تتبلي فيه لو جيبا سير يا حمودة. خليت لك الله خليت لك الله افكر بلي حبنيتي اني اتخمم وتخميمة ولا او ضربه بالمقص ايواه ما انتش بوحدك في هذه الحداه في الاولاد ما عندها ما تفكر هذا الراجل ما صالح لها شيء وهذا ما كان الله يخليك يخل... هو... يخلي... بدي بقى بثقه خليها هي تخمم هيا مولات شي هذه حياتها هي عجب بعد المرات كيتصرف معايك انه ملاك منزل وبعد المرات كيولي لي يسبع ولا غول انا في نظارة تمشي لدارك وتسديها عليك انت ووليداتك وخلي الامور تمشي طبيعية ورأى لابد ما يرجع للطريق الطريق ويستقى <تصفيق> الله وزايدون زايدون يلا بقى في عميته ها انت صبرة على وجه الوليدات المهم اباهم قايم بهم واللي خصهم والله يدي هاتش اللي ندعمه اه اه اه كانت شجاها الراس وتولي قدامه مدلوله وميت لحال قلبه سمعي بك سمعي بك اشكا يقول خليها للا يطرشك ويتكرفصوا عليك ويتزوج باللي بغا وانت راك خدامه ديال ولادو اكيد العيالات اللي يكونوا بحال ايوا دابا فدارك انت دابا كتبقى عجلة فف <تصفيق> ديال الولاد ها طول بعدها طرات ايوا بنيتي مازال شابشبونه ورجاع الى سبحان اللي قلقها 100000 يتمنوها اشي عاد وسياد سي هادو كاينين غير طلقوها ويخطبوها عاد بنيتي غادي يسهل عليها الله وتختار شريك حياتها اللي نصيعه في المحنه وفي الهم والغم بارك الله في البيت الله يهديك واش المره اللي كتطلق لا تكون عرضاً أقوى الناس والدعايات الباطنة وما لها في ديالها الاولى وكان عندها الا ولد واحد تا واحد ما شغط بني فيها ها؟ ايوه جاولي ايوه وما لهم شحال من وحدة طلق عصب ولادها وجاب لها الله اللي اغطالها راسها يوادوين يوادوك عندهم السعد المهمه لنا هو الاستمرار في الحياة الزوجية الاستمرار اما الواحد يبدل الرجال بلا فايده هادشي ماشي معقول وماشي فعيتنا انا جاتني فكره شيطانيه وهي الحل الوحيد لك ها اما هي هاد الفكره اموي ايوا اسمعي انا غيري قبل عليها حمودة ديال الاماره ديالي نهبطها الواحد تطيح حتى نهبطو الخنوج ديالو انت راك عاد اما انا عندي مع حساب طويل وجات لوجبة باش نطحنوا بسناني بحال كوكب عرفتي دابا شي مليح يلا نمشيو نجيبوش هدوارا ولنقلشو بشي أحوار الأر مازال ما يدخلوا لبعيننا في هاد الجو ومعينت فينا الناس <تصفيق> عندك الحق الله يلأ وليت كانت فوه مع الأساف اللي اكتبتنا الظروف هاد العلاقة على هاد الصورة ما يمشي نيزا غير فيما ان شاء الله وما تعرف ايه علور الناس معرفة الرجال ونوجد السمسطة تمام تمام صح. سجل لي جيبوا دولار ايش حالي مادام فلوس السبعه مربره المثل شويه هي ما جاء اشجع لا لا ابدا اه دكاتي معتبره ما قلتكم الخير ان شاء الله اوديت سال قول الخير وجاء الخير اه يا ساعه ساعه نضربوا الفئات مصلحه تي ديال المحطه لان حلاوه هي انا في انتظاره يمكن تجيسك تا قلبيه بحال المفاجأة المفاجاه يستاهل له في البال واش اجي تفنا لواحد القهوه على المحطه ها شوف عينينا على الطبق وعلى منزه يا جن يا جن الله الله يا بالزيز كيقولوا يما كثر على باب انزل علينا بحال الردم بنيتي نسال الله السلامه والعافيه ما عندك حظه بنيتي ما عندك حظ في الزواج الاول بدك الشاب الطيش اللي كايد النهار وما طال ومطال وليل ومطال هو اللي خلاني نختار هذا حمودا لما تسلق علينا قلت هذا الرجل الشاربع كله وما له مرة اذن هو اللي يقدر يفهمك ويساعدك ظالم متعدي خليت له الله هو اللي ياخذ حقي وحق ولدي ما عندك على الشخص خاطرك ابني في رحلات عصرتي دابا وانتي زالك تردعي الخير اللي تعمل في هو تفكني مع هذا الرجل بالوجه اللي يمكن وخات عارف تشري من اطلاق رجل بحال هذا وهذه سيرته يستحيل نعيش مع حياتي كلها ابدا ابدا لا, لا لا لا لا ابدا ابنيت يعني انا احمقتا نطلب منك تقبري مع انا راسك عندك ديال الولاد ويعلم الله اش حال يالعيالات في عمقه كنت كانت حكت صبريل ما كنت مع رجلك اللول قلت يمكن يرد به الله ولمات عمله الولاد يرجع على الطريق والله غافور رحمه اما حمودا لا لا ابدا الفراق معه هو الاول الفراق معه هو الحل الواحد ولدي في كل شيء قبل نرجع لي شبابي احتن فيه ما بغيت اذا كان الزواج وهذا يخ من الزواج من يخا يا بنيتي يا بنيتي هذا الزمن تبدل نسأل الله السلامة والعافيه زمان كي يخلع بقى طرقه ولا مروءه ولا اخلاق كان يجيل طريق ويصارحني وديك سؤال كل واحد يشوف مصلحته اللي تخرجه اييييه ولكن ما ابقى كل واحد ما كتهمه غير مصلحته وخا تكون لحساب الاخرين دا بخات الجلال غير بغا يعد براسو وخلاص ويدخل معاه في القلي والقال اتبرق الشغل ده بصفي وبانت الحقيقه ايوه عرفتي من الاحسن نشوفه محامي وهو يتكفل بيه ما قدر احنا على سير وجين المحاكين إذاك الشيء اللي قدت أنا مع رسل إلا أبغى بالحسنة يطلقك الله يسبحل في بقية الصداق والتوابع الأخرى غير الفكاك الله إيه الفكاك بالشرط يبريني في ولدي ما نحقق تأخذي ولدك وانت أولى منه ما دام تمك بالحياة أحضانا انت صافي غير هذا الشيء اللي كاهمني والحمد لله لتبرق الشغل قبل ما نغرق معه في أقفال الولاد أشاره. تثني عيني ناس تياسي مصطفى هذا الرعاد والشاق لجوت بالطلد غياء وراء ما لبس ولو جيت مصيف بالحق ما كيش شي برد كبير غير رح <تصفيق> اي ظهر لي من الاحسن مشغول طاح تصبح اتسح مدار علموه جنونو اننا هناك انت ضرورة تعطل لا لا اسمح لي انا غادي لوطيل الله يمار رجلي هنا وضرب هات كلها بعض المرات كي يقول الانسان نقصت اهلا ما تجيش معي الطاح بات عنا رغم أين حتى مضايا لا لا أبدا المهم في الصباح بكري خلط عليها ونشوفه ما نعمل بصراحة يا بديسي مسترطانا عندي ما مخبرني بخير هات تعطيلان ماشي طبيعية كلاته ديال سوية تأخير أكثر اشحال أربعات سوية على الأرض طبيعته هي هذه هي ما معتر مسكي ها سوعة عمر بالمشاكل ما كايشي سببنا في هذن صايب قبل كنت ما أنا كنت عارف أن المحرك واقع في عاطة على خلي عباس عبس يحط الدف الموتور وش درك الله غير شو كانت العافية غادي يشعل فينا يلا تي فيلا تي فيلا تي فعلبز جافزكت إيش نل معمول إش تاو كرام مصيبة هذي بلات أنا ذاك الفرفر هنا الطهرة أش دك شع بس يعني حولوا الله شقتن يبتون لا ولا أجا طار قرب قرب قرب داك الطول عندي شوف انتظروا حتى تشترشة ودوز هادرع دا ممكن ناش نعملوا والو فاتجوا هادا سير سير سير طلعت هاملنا روهم مقلقين والطارع اليوم اللي دا عبرنا ايه اللي بغا على هاتش ما كيوقعش محديد عمرو ما كي يتق به وزايدون المسافير في يد الله قلت هالك المعلمة اللي كل نفس بتكزولة قلت لك الضرب اللي هناك خلاص سكتنا مصدع هاتش دا بم كتب سير سيارة طار شوف هذاك اش كي يقول سميه ايه سيارة شوفو انتا اش كدين شنو مهمتك روان معاه اللي عارب الله بتي حاجة طلعان انا اتنعيب الله انا اخونا وانا اخواتي الان العظيم يا ربي يا ربي فكني من هادل احنا تبارك الله تبارك الله تبارك الله خير بس هو اللي كيصلح لكم الكار اجوي ابتهم هي هي تبارك الله الله يجعل في قضاء النطف ما تخافش علي عفرت في كل شيء احنا غادي نشوفوا وايو واش غادي نباتوا هنا وركبنا في الطياره لهاد المده كلها الاختلاف هاد الكر كل سيراني لا كرط كلها اما كنكمتي في الصاروخ والله <تصفيق> عندما يكون ركب المرأة عاسياتنا عاسياتنا راحنا كنحاولو نصبحو العطب على اقترجاتنا يكن الحديد را ما فيه ثقة وخاي يكون جديد يوقع المسافير في يدي الله والله يجعلو يحسخ بيكو فن قريب قريب والو والو والو والو والو, والو, والو, والو من الواجب علينا علينا نعرفوه اشو قالوه لازم ما ترجع عالجلالي اه زعم حاليته هو موافد ما يتعطل هذه هدي الحضاش ما يمكنش نضربوها بسكتها هكو ايواد نوب الوليات وشو كشي صعيبه هو ما زال مع اثناش نوع بلاتي لا بنيتي لا لا لا لا احنا طبعنا ما, ما كان في فحد ما كان نحقدو الى حد سير ولدي سير ولدي عالجلالي سير سير المحطة وما ترجحت تجيب خبره رحنا على كل حال مشاركين معهم واخا الوليد واخا انا نتعشى عاد نمشي الريح راه نف خرجنا راه جلابه لبسها الجو بارد انا غادي نوجد لك العشاء وهذاك السيد اللي كان معاك رجيل شو شوم كنت تضيفوه عندنا على الاقل يتعشى و ما عيط معيت مع ساعه تضر او متاعب خضه حموده وان علي الله اه انا ماشي انا ما اه الخوت اه الخوت راه اللي الله وهذا الكار خاصوا إصلاح كبير اللي في السيطات نعملنا ومجابش الله لهذا نتوبقى في الاماكين ديالكم وحنا غادي نحاولو نحصرو بعض السيارات وكيرالو الكاميونات باش يكملو بكم تريد إما الصويرة او لا قديم ايو شو هنطف ديالنا اللي في السطح ديال الكار هذا شي ماشي معقول هذا راتتكرفيس هذا عردونا بلوس لا عمري ما راتتكرف حال هذا آسيادنا آسيادنا الكرام زيان إنه موقع في عطا بشيء والخديده وادة شنو فيها؟ سناش بيعين تعاونو نعملو ويد... يد نساعدو عاد الناس واد ألا هو مقرهو كتاب ما عند الواحد غير يصبر ويعدي هل أخذت القريسون نفطو انا ويكدك الشي ونحضروا الصيارات ولا مستعدنا عاسيدي شوف إلا صبرتوا معانا من جيتكم إحنا غذين نعملو جهدنا باش كل واحد يبقى على خطره نبدأ وبعدها بلي عندهم الباقاج كلي يا الله احنا انا و الاخت نتدرك فلوطيل فقدير انا غير عصر الله فرانك على ما تجعل ذي على ما تبقاش معنا انت نحاول معهم وفي المحطة يدبرو على شي كراف خور باش اعتق الموقف انا عندك شي, شي حتا خور لي يعتق هذا الموقف هذا اي اي فهد الناس هدو من غيري انا يا انا تكلمه اجاوه بعد ذي بلاتي بلاتي بعد نزل التهار وبدأ اخدمتك زي تحضر ده السيارة تلا يرديني اه شوف اه اتار ادبرنا خاك على شي س واختنم الكاميونت واش نعود نزل فاتشتا واش نقدر قبل الله ولا اه ويلي الصغفين الله العظيم وهيد المشكين ما نحاولوش له على حل سعدنا الله يمسك برداد طهر آل اخوان وآل اخوان الله يرحم الوالدين اللي ما عندوش شي شوان يقص التام على من الجبرون له وفين يمشي وسعدونا احنا عادين بسونا اي لبقين اكنا ماشي معقولات سيادة ماشي معقول وااااااااااااااااااااااااا بودا كبيرة هذه بودا كبيرة عمري ما كنت في الدار بحالي مشيت على رجلي كون وصلت يا ودي خصنا انت نتعاونوا مع هذا الراجل ندوروا هذه المساعده الله يهديكم انا سيدي مستعبد الله معاك الباجاج والله ما الله يخليك الباجاج هذيك وشوريتي بوحدي التجاز ديالي مسكين ما يكون غير ما تبعد الفياضانات كان عندك الوقت الكافي باش تذبحوا وتطيبوا وتبيعوا شري معنا اش جاز على خاجي اكريتون شفت لي واحد الشونط طلق برا ما عندك حتى في قلت حالو ماذو ها واحد سنتشفر باش تمشي بعدها ايجيب الله باش نمشي عونا على المغامرة باش ما خرجت ولا هتمر الكحلى اه الله خي عباس وصلنا <تصلنا> <تصفيق> وفين وصلنا الأخر ارجعيه في حرك النهازك تحركنا بعد حتى نصلوا <تصفيق> صح صح انا ما صلحتي شاي الكار ايه <تصفيق> وقل نهار ايش عيني انت عضل موش تلعيدو بالله مدربش الله صارق مكان نهار كون حليتو اطراف و اوضاف ونردو فرمش تلعين وشنو المعمول ده بخي عباس شوفي انت في من رجلك واحد عشراله في فرانك وانا ندبر على فاشمشيو وانت ضروفة جادير في شيوطي حتى يصبح ويفتح وين ميني ميني ميني ميني انا انبات فلوطي لا لا لا لا انا ما انبات فلوطي <تصفيق> علاش ايه ايه بعد احكي لي يا. قدركم في الكاينه فقدر ولا في في الكار هاد الساعه ومن هنا لساعه اخرى لعبو كبير الحق الكار راه غير قاف اماكن ديالكم شويه طفيصات بلاستيك خربو راه يصبرك كل ما تشوف فيه فين الباتوسي قال مكتب الله خرج المسكين طاهر في هذا البرد ما شفتو عطاه غير تخمام نمشي نجلو نساعدو خليني خليني ندوزها خايب اه قلتي للارض باش بغيت تساعديه باش ايوا بعدا حتى بكلمات حلوين اه قلتي للارض لهيه قلت للارض باش يطيروا لك شي نهضه راه شفتو دابا خف بحال العقرب عنده الصح دك وخا ما كيتعصي وكيولي قبيح يا العيال مازال ما دار على مولاي عاشق على حمود والكار كله من قبيله حنا كانت طاس مازال ما وصلنا الخبار ايوا مع الجوب والان شي حد يتلا الله والمهم الجندارنيه غير شو الشوط الطريق عامره بسيارات والكميونات الكبار يوصل الخبار يوصل غير الصراحه ما على ذاك المكان ساره ساره شي هذا انا جيت شفت هنا مشيت للدار وعاود رجعت اهيا مازال صاحبنا ما دار له اثر وتقول حتى انا مشيت لللوطيل وحلف الناس ما يجيني عبد القهوه وصات قد قديت المزاج وجيت نشوف الكاروش وصل ولا لا قلت له غادي مزيان بعد عاد نمشيو للقهوه انا واحد على حنا على غادي انا ما سيبطل معلكم حسامي عطل لا لا لا هاتشي ما سيبطل معقول ما نبطينا هنا اه سيدنا اه سيدنا غير شوية ديا الصبر الله يرحم الولي كل شيء غادي يمشي لعند الله هذه دي حاجة دا اه راب هاك هاك هاك هاك شبر جوج ديال بيوت فوقتي اليحدى المحطة ماتي اه دغيات سربي ونصيرك يلتضر ديني دي زناح دي دي لي ما ديني دي زناح دي. لا لا لا اخي حرام علينا المشي ونخلو زيدي حمونا بادي حال على الله تلخيناه وش حلدة بكرهناه عندك طابط الله سيدي حمودة ما تخلينيش مقلقة عليك على لا؟ غين نوصل راني نجيل محتضغية عندك نسيح تنسي أنا والله العظيم وجبرشي كرخاوي باللحظة حتى نرجع لعند كنوعب على الله أمي تاولا ويصفي الله العظيم على اللي. لا لنا رجعتي عباد الله وش بغيتم قول السيارة يطلع لزعب ويزيد بخالباع احنا واجدين احنا واجدين على غير مقلقة يحتمك سمع مقلقة ولا اصيرو اصيرو دبا طريق السلامة اصيرو الله يسلبك ها سيد اخوة اخوة اباس مم. كل طارق ياخد النمر دي الطوبيل بين غديب وشكوني اعرف ما بكت عندي طيقة على لا زيدي قدامي اش حال فيك دياله هضور والااااا اللي جي... قدامك قد ديك تشمل ما قدم معزيك شا ولا ايلا <تصفيق> الله يلادي سيد بالحق اللي خاف نجا ها زيدي وكان ما يكون غير الخير والمسافر في يدي الله أنا جاتني فكرة شيطانية وهي الحل الوحيد اللي كان أما هي الفكره موي إيه واسمعي اليوم قبل ما تفزي معه على البزطان وتكون بيناتكم ديك الرقاطة راني صفت خاكم صطفالة قادر وهناك صاحب باك غادي طلعوا على كلها وراه كل شي بينه ظهر وهي مقدرت الوجه جات معه حتى هنا لا لا لا لا لا لا لا هاديك اللي عنده فقادير على ما لباك مازال في انفي ساعد ولدات ايه واثهمي راسك العيادو بالله تقولي عمر بالكاياس كيفاش زي ما يكونوا عندو ايه تلاتة وربعة يعلم الله اكثر هذاك حمودك نسميها نابو الضبايل يبلش قدامه قدم استقالته الله الله وش دابا ببيديه عليه راه دايت لي بغا نضربوله طر عندنا صابه الخرين ونحرره عليه العيشة له العوار ونزيده من عندنا حطيبات ما نخليه شيشيته وما نفلسه اللي ما نحطهه شي عليه ساعد الراحه ما يوجدها ولا له إيه ومن بعد خاكم مصطفى قاد بيه وبغيره ومن بعد حسابه معاه طوال والمعسل هو لا لا لا لا لا لا والله صديح تطلق علي يدك تصغبشه دخلت عليك بالله الطهر واش نقتص كده باش روح؟ لا و واش عمري تاتي تالي كا وضلمتك لا وزيتون واش عمري أنا باش بشير... لا لا صافي حدك تم انت انسان تحفى من تحفى في الزمن مايفيدني غير نسير معاك انسان في أمر الله فليس سكن وعدك في الطريق نجمع عملك غير انت كن مويضي وخلاص على ساسي حمودة كيف الزعمان كن مويضي يوه بليصت زيدين الحبيب عليا فنصني شو جديد؟ من جديد الأجداد؟ كينش الحركة؟ والطريق قريبن خاوية؟ مفهمني سخلا؟ نصت ما القانون ودي بلا هذه ها؟ ما ما اتخافش ما يكون غير الخير ايه اعزم وتوكل المهم فهمني مني وتقليل بشراء اخي الطعام غير ذلك راه الخير كله في التفاؤل السيدة السيدة خليها احتايا بسكنة تفقل معاك بشي كلمات لخير ولا عليك المعنويات ديلي روما تطلعين الله حلو ما ايه زيدي زيدي تخطلي راني نطلبك شي شويه ديال قطيبات مع اتاي اطهر دور دور داك المحرك الله يرضي عليك الضربه ديالو راه ما عجبانيش ياك انا بعدها ما رحت والو نشوف الله عمرني ما تعبت بحال اليوم <تصفيق> معلوم <تصفيق> واللي دار ما تسكنه في الكار عيب بعدها أشوق على لخك حليمه اسمح لي راني كنت طايق بسولتك شي هذيك الهبيه مع بنت جوج ما مشات حتى خرجت عليه لأنه محصله عنده شكارع عمرا بالمخدرات. العاجب. مرحبا بكم في قناة المحيطين الثلاث إذا هي المغربية. أنا كان عارف خاكل الحياء وترافاو أخلاق مصيبة. إيه والخلطة وما تقدر ما كان غيرش هو منه ومن جت بل بالمخدرات وهو اللر كيحفر كيحفرق بروبيدي. إيه وحكم عليه. ما نعرف تبي ترجع لعمتي غادي ومعه ويمكن يطلقوه. الى فومب اللي غادي تلقاه ولكن الى كان كامل تجارة في المصدرات مالو ما يمنعش انا ما كتبقى فيا غير داك الكوشه ديال المركب امراه سكينه بن عادل رشاده خلصت قراصه والمشاكل سكينه تبعها بحد تبعها الله السلامه تا راجل راش مسكين نفسكين يا مالو حتى <ساوي> هو <تصفيق> ما مالوش غير راس ليهمون مسكين هو اللي عندنا في العائلة في الضو اللي وقعت له شي مشكلة كيف شي لعنده ايه شي ما عنده في غير الاجر يا رتي يا رتي نسيت الله يثبتني على الشهاده كيسان حتى هو شي بلايصات ومازال ما عطيتهم له نساهم من بالهم بالعكس داك النهار قال لي الا بغسي شي حموده يستقر بحالو في مراكش نهائيين هو مستعد يكبر لك على خدمه يدايج على الكلان بصح عليك والله ما تقدرش تصور يا حموده كيفاش كيحبك والله الا مزيان اللي قلتي لي ايه ما كيعرف الانسان اشترونه دول ايام ايه يا حمودة الله يعطينا شي وليه تحفلنا بنيه باش نفرحه ايه شنو ويلي حمودة وقت ما ذكرت لك الولاد قطع تالك تخمن مالك لا لا لا لا ول ول. حمودة شوف شوف شوف شوف شوف بنيه الله إلا هو ها شن لهيه في جهة الكار اللي يوقف حدا القهوة يا الله إلا هو عباس خي نزل من الكار ودخل للقهوة لا لا يمكن رأيت شبه لك ياك خوص يا عباس ملحس لا, لا لا لا والله إلا هو رجل أمتي ما يخليش دقيقة الحدا في الحبس بلتي بلتي نعيط له بلتي عباس أعلى الله أعلى, أعلى, أعلى الله بالأغوات بلص ضيحناك الله أنا أنا أنا رجع دخي يقر إبتاس شيئ إبتاس إبتاس يا اللهي وحلاها دي ما حدها تققي وي تزيد دبع هات كملت الباهية كملة سمع هاتو غول من منحو عندك الحق قال معلم المطور عنا ضرب الله ما كان ضمش هاتو ولا في رأي وصلنا الأجل وسيغرب شوية حتى الأسفي ها وإلا خسرت في الخلاق نسقو عباد الله في الكاميونة بحلع من نفل وبره اللي فات فادليل اوذ بالله مش تمرجل اللي لا يعيدها علي نقل عزيزي حمودة عزيزي حمودة والله الان ويسانيت مع راسي قلت انا غادي قلت على ذا بعد ذي الاربط ويمكن نتلقى فترة سعني يمزي ينقل السلام عليكم بعدها عليكم السلام سبحان بصدفة عجيب اه انا غير قشعة الاوكل اللي حلمة بحي لا قشعة شي بصدر عمر بالفلس اه طهر كان نقدم لك الساعة بس عم تشرفين على الاخ والله اينا عرفته شون هي عرفت بالني رجل عمدي ما يخليش بالحبس الحبس أنا رجيت هاربان من الحبس؟ لا لا يا ولدي هاربان من ديك اللي بيعه الشرياء من ذيك المصيبة ذيك السلطة عليان السلطة عليان الزمن لا, لا فقالي ولكن كنتي سيخة عليا الربط غير على الله وخلاص ايه وان لي بكمه ما يتلف <تصفيق> قلت يا الوالدة غير السرط ومحصد جال الكيران وراك تلقاه ولا تعربح على السعنيام جيدة ايه معلوم معلوم مالهم. ما عندكم بالكيران عزيزي ما كانشي محتمل كي كيدور ويتبرع مع الناس ومع الركاب <تصفيق> والله عزيز حتى نعجبك الى دبرتها اياه وخا يقرصون راني قبل هاي هاي هاي, هاي الانسان ديما مسافر ما احلى صفر <محل الصفر> <محل الصفر> موجود ها إذا كان غير على الخدمة جريسون موجودة بالليو شوف أنا عندي واحدة شويكيش في الكارن أخر أنا قد نشي نجيبه أنا ما تنتظرنا الشي فرباط حتى الخلطة عليه لا لا لا ديدي دي لا لا ديدي دي. ما كان عرفا نحط فرباط وما تيامان بكشي وطيلات حتى الكارن ما عندي أنا رجع وإذا اللي عليها غادي ندبر لك على شي بليسة حتى الأخت أنا ما ندبر عليك عزيزك شي خدمه معاه دابا انت عجبك هادشي اه غادي يصفر بالفرحه سي عباس معنا الفعناي الفعناي سيدي حمد باش ايوا يهز يحط يقد يقرب فين مرميطي مسكين لي نزلوا على الشجر حبره وفوق هادشي كله عضلاتو فتلين والزيزا جعلي يصطفه صوت واحده الله سلامه الله العافيه حال من واحد عطبو ونعسو في السبيطار بشهر وشهرين جو على الدنيا فوضى باش كيعمل هادشي كيبه كيسنت بحال الشعره من العج كيسبوه في بالطربان عباس بالطربان طربان؟ ايه <تضربان> ايه كيتف ويهرب بالحق انتا عزيز عنده الى مطير طيله ومكتر من عينه خير له في المزومة وتاكله بحويشه المزومة؟ ايه سيدي سيد حمدها ساعه ساعة لان اللي زخ عليه كاسبتوه هاي هاي هاي بازل, بازل،, بازل، من هنا اسمي ارتشكي جيك مليح والله شي شو هلا وشي فضايح منا فيها فهاد الساعه ترجعي لداركم عصو صوت ها هو رجع وراجع صافي صافي كلشي بامان الله وعمر اليوم عزيزي ما عندي فرق معك وقتا اش غريبة ده من هنا يمكن من دبا الساعة يمكن من دبا او من دبا نهار او يومين الله يعلم ويلي <تصفح> <تصفح> على انت ام صفر المرأة <تصفح> <تصفح> عزيزي دي ما بيه البصر <تصفح> اتعلم الخطوط طريق وانت شغلك هدا صير اخذ كريس في ويلي خوي عباس هدا اقرأ لكريسون اه شوف من اليوم الاخ ديها في هم وهم ليش شغل رأي قديم شغلهم عزيزي مشين كلاقصوني على الناس باش يطلعون القرن وقف واقيلا ما طلع عابيدك والله العظيم حتى عجبك ها شوف واللي هذا الراس في الركاب نزل لي ما في الطريق ها اختي تقول لك خدمه في كل خدمه خدمه تاع حداد طنجره ميكانيسيان طوب في البني في, في الشونت ها كان راجل عمتي كل خطره كيتفرى على خدمه واحد نور هو يقول لي انت ما تطلع تكون غير كريسوت بالشي اللي غادي يكون ان شاء الله عي صح الله راه نعبدك مكتب كتبشاهلي عندك هذه المواهب عين تبارك الله واشكار عندك ما تعمل فيه سو اصلاحات من البياسات للرويد والصبغه الكروسريحه للجوانات لا لا لا لا لا لا نعب عليه الله من جواند غير شي سبيسي متر تاع تاعم فيها بس ولا كنشك من رو هذا ثاني اه فكرتني راه على زياره راه الله يخليك واحد الفرانك تحتاب تقدر تطلب علوت ما عنديش اعطي المعلم والله نعطي هذا هنا اي واخا هكاك تصاور هاولك هكاك قال لي يلاه يجينا شي بعدا 50 يوم مريضه باش شي بو يروح هه ولدنا شي قسيمه فيها بعدا ولا زاك هاك هاك الاخر انزل الشاكوز عابك نجي <تصفيق> سيدي ما مكتبه هادشي انت ايوا واش شوف، خويش حلي عشبة، كاية عربي صلح كل شيء، شو كيا حمودة، ملي كاية تخسر لدا البرزيان طوفان، شو كاية صلحه، خوي عباس. شوف، ما يطلعو قبل ما يتعول العصاب ديالي نسمع من الأحسن قب تترك. شو عليك يا حمودة صباح وفو يا جلس مسكين وما قلت له شي حتى بالكتوب واش تشرب شي حاجة تناد مسكين وتسلب وتكلف باش يشرب قهوة ولمان عرفه ابو القار روح شو ما حتى القار روما عنده شي وعادي يحصر عادي مودة ما تشوفتي وفاينة لالهات خاك خلى غير باش نطلع عن نفس وزايد الراني اعطيتو عن فرنك ورا ختم اكاسي دي حمودة طوي تخدم معي زعما يعني انت وعدتي بالخدمه وهو عصابه الراسو تبخدم يواوديك للفرنك طعاله من اجاره خييييييك فادا يا سيدي حمودا وش حتى الفرنك بلوس لا لا لا الغفال شفت الهدره ديالك تبدلت عليها ما كنتش هكذا ياك ما سخنوك تفكوك وخوك لما جيتك ولا شنو خالك عقيد ياك قعدتي كل مره وانت كتقول لي بلي الطاهر ما كيتسبب لك غير في المشاكل وبلي الطاهر راهو عامر بمخطب وبلي هو راجل مطرطر مترتر من منونخ مرخي الحباكات وخسك بالخدمه راجل يكون ماضي مسح الجاميم مطرب من جميع جهات ايوا منين جاك خيل وغزال من شبط الذراع والقلده وجميع الحرايف اللي خلقو الله فراسو بديتي كتهضر هكذا انا لا لا انا انا واش باغا يتفميني ولا لا واش هذا الكرخلاني الولي ولا ورثنانا جد انا برا صغير خدامه في الدماء قد كذب داك النار انت كتقول ايا انت اللي من حقك تختار لقريسون لي خذب معك ومقول قل ما يشوف خي غادي يرطوه فور ماشي غير قريسون <تصفيق> الله يجير هالسما هدما عملت مع خي وعض اللار ولا جيش ولا ما قلت معك عام ونشار اشنو غادي يتعاملو اهلا لا اهلا الناس كتين اشهد الفضايح راني قريب متفرقع من افكر في وما كتب علي الله كيتنفخ لي القلب وكيجمد لي الدم وكي تقطع فيي النفس وكي تقلع لي رصي وكي لي المفر كبير وكنت قاده الله الله, الله الله الله الله الله لا لحالتي شفيتي يا ام امتي اجي تشوفي بعويناه القلب حليمه يمّا حليمه التقي الله <تصفيق> لا لا بلا شهاب لا شهاب وانتي ستجمع لنا الزقا حليمه حليمه شربي شربي هلم خذي هلما هي وصفي أمانتي أمانتي أمانتي هكي لي على على فين قد فين هي رهبيل طهوة بقي لغي شبر وتكون عند الله في السماء حليما نالي الشيطان نالي الشيطان بركة من الحماق الله الله كنت يخا اي ايها لله وصلنا القاعة الخابية عنوضي نضي جمعي رسكو طلعي لكا نودي نضي طلع الكار طلع لي بالرس الله الله حسيت بالدخخ فين عباس تلقى وكيت الله فرسو قلب عنده ديال الدر هي hey, دار نفسه كريمة وكيرضى بالمرضى دار وحنين الله يكثر يكترم تيلو قطلح دي حمودة تجي ممزيقين ضحك <تصفيق> شكون هو ويلي خي عباس ايه الله يالذي ما ضحك أنا كنت كنظن ضنب هو واحد الراجل زندق لا ولا لا ولا حتى هو منين كي يكون كي كي يكون ضحك غزال غزال بالفن ده لا خوف ميلي ميلي ميلي هذا يا يا راضي يا ما نفل هذا عبس كي يتبز مصيبة بلسي بلسي أعطاه، أعطاه على الثقة. هو شو شو شكون، شو شكون؟ إني بين يا عليك، مالك ادري اسمعان سي بيس يا عبدان ازع ما كان عفت درويش عاشي كله عاشي كله على وقتك عزيزي على وكده انا حلاش, حلاش عدزوك الله ينعى السيطار راني سمعت كل شي ومن الاحسر يلا فعالك المعلم لا لا قالك لا لا خليميش في الغريب فانتواطي فانتقيل الدين هدا انا اللهكم مكادروا عجيشون الخير خداميش مرشي جديد كماركس بيها جدا المياح الله تاني خلي رؤياكم مش بطافلك الس عندك ساعه جوج و 100 زيدها ساعه باس راه غادي يقلع طيب على الصيطه القافلوم شتنتا الله هذيك عرفتي على الزره طلع لي الدم قلنا يا مال هادو والله حط كويزي بحال الناس واحد ساعه ونسمعوك يشم فيك عزيزي ايوا ابنادم هو هذاك ما كيهمش كيهم قالك واه ام لي بارك الله فيك بو الزبايل انا اي ويزيد يتهمك بلي قطحك على بلاد الناس انا انا ايه انت يتعم ويتهمك بأنك في كل مدينة وفي كل بلاد عندك مراء وعندك ولاد <تصفيق> انا لا لا يمكن في غلط قالك على عشحام الحمودة في تنياك يساق الكيران عزيزي الله يديك اعطى الله الخير وريدي بس ما لناش ايا ونركبه هذا الجاد انا طلع لي الدم ولكن اللي جي بتعرف المختي انا إيه بلت بلت بلت والله غير ما رجعت من حصة خرم صيح خلاص كرام أطلع المعلم خل خلعه شو بده ملقا وكهيد بلتي شو اي اي عزيزي ازيد ازيد اعفك واحد واحد فرانك فرنق اذيك الاقباء الفرنق اللي اعطيتني بعض راجع ما قلت وايلي ولا تلقفه بالكونتور ولا تبدق عني فاعزيزي الله اي اي ولا ولئتي ولا حتى مشروب برض انت سكت انت سكت قلت لي اه القصح بتمن واه اسي الطهر اي عندك الحق بحيز انا ما بول بشي بي وكان عباس قل لي بعداش عليا يا أشعر تبا يقول <ثم> لي تشعر أشقل أشقل أشقل على أختي بلتي بلتي بلتي والله إلا ما غير رزعتي ونصطيحة بالمنحة لا <هجاب> لا بس حبات الله, <هجاب> الله يسمح الله يسمح أخي إلا تشكر إلي أنا ما غير بس أنا أي أنت يا وبالله غير محنية وغير هاليا في ما بغو دا كدفوني كيتويخلي دارو والله غير الا ما وريتو أرجع أرجع نجوم فالقايل رجع رجع نور اختاه قالك ترجع تورين نجوم دا مافعاركو عندك الناس قوغ والكراه ضربات 3000 خصنا مخلوب كري هادي ضايمه على الشيطان راك عطيتي غزالة من بوليه كل حكمتي فدوك الدروس كل طاحوا لهم القبيله برد على حسابك تاع بس وملي نوصل قهوه اخرى على حسابي جوج ديال التورنيات صح نسالتي التور اطلع اطلع لا ياك بنت خوه حنا العرض العراض والجود حنا بارك الله وفيك ما حنا شي ديال التشوال ويلي ويلي ويلي وما سمعتيش اش قال عليا الله يسامح الله يسامح مسامح كريم اولا سي الطهر معلوم معلوم اطلع على الحليمه نمشي نشوف المعلم بس مو راه تعطل راه مابق مع داك عاد الله كيتناقر هو وياه اش الطهر انا السعفاش واش مخبر تعطيني على هذا المعلم اللي خدمتي معاه ما يخصك خير ماشي على هاتشي كندوي انا كانت تكلم لك على هذه الدعايه اللي مطلقة عليه اه اه اي وانا ما فهمت ولو وش بالصح مزوج بعياله اخرين اه شوفي انا المع... العالم الله العالم الله بالصراحة انا بحلمية العصر ما كانت يخبر ما كانش يخبر هاتشي اللي اعطاني الله اخويا عبس وعيلي اشار الكلام عندك هادي مده وانت معه دعمه وعرف عليه ما عرف عليه ولو ما يمكن شاي واخليط له اخو يا عباس بيناتكم انا اتشغول عطني بالقفى من واحد النهار وانا مازال زال دري صغير اه كد دخلت في طريف واحد السوق والواليد اللي لا يطيح عليه بودن حملني بتسمى بقيت لازجل دخولنا في السوق ولا فاضرا في عباد الله المهم لك انا اتشي كدوب ماذا نرجع لهادو قيواء نوري من منحوث وجهوه في المرايا وإلى كان صح عزيزي حمودة في خطر في خطر معلوم على حلي عندي سهله بارك الله فيك أذكرها يا الأخت الحنونا أنا نفصل تعيش بجالة ولا تكون مشروكة في حياتها اه إنسان ده ما زال ما شاف بعيده ألاش يحكم يقوم كان بعدها غير لبس عليه شوية وشبعان حقيل ارتكب هذه الغلطة جات معه او كنت بقى يا اولا اه حقيقه فلوسيغ سلوك فوسو. تأخت عندي بضعاء حرم عليه يخليها بضرغ فلون اولا اه اه اه المعلم مزي يا جاء النبي نص نصب على قدير ولا تبير وحاكم كنت تلم هادي كنت معيني هذا اخويا مصطفى. من اين كنت تتكلم اهلو اهلو قلت مع رسيمت هل من يمكن ما القاعد في الدار اهلو اهلو رأى عاد لبست جلبه وطولت حالتي ولقيت البقال عنده شي ناسه وشمت والمهم رأىني وصلت قبل من الكاردي الرجلك ومشيت لعند البقال اللي نعتنا صاحب الولد ايوه واخديت من عنده المعلومات كاملة بالقاعدة والقاعدون ايه اهلو امدرع ايوه الكلام الصح الصحيح هو اللي كاين الراجل يا للا عاد زوج في اقادير ومراته عاد كي وقدت له السبوع الاخر كفاش وشكون وشكون هذيك اللي كانت معه في الرباط يمكن وحده اخرى نسابو قطار قلت لك وراني تعرفت على صابو ديال اكادير وتصاحبت كاع مع خا هاد المره او ويلي او ما قيته ولا مالك تصحب معه صحبوه زعما ان شاء الله قالو. قالو هو مسكين ما دار والو ما فراشهم ما يعاودو قلت لك اه ما فراشهم ما يعاودو ايوا حمودة قيل لهم مراتو الاولى زعمتي ماتت ويلي ويلي ويلي بغيت لي الموت وتجيب العذاب إن شاء الله انا مت ايوا هذا الشيء اللي قال لهم المهم دابا راني تسقطت انا وخا هاد شليكتك اش اكو على الجنون رفع ضامها شاء الله الو الو هي راه اه هي اش دارت مسكينه ما دارت والو يضربها السكينه المهم معالم الكار ديالو باقي ما وصل عمرو <تصفيق> لا إن شاء الله وانا وخا غادي ننتظروه في باب المحطه باش نسكتولو القلب أخصمي عرفوا حتى هذي كل اللي فعل أخونا عالو رأني حكيت لهم تقتقت السلام عليكم الله إلا يخليك أبسي آه شوفي راني خليتهم ضغير عليه أسنانهم إيوا كايدر لي نخلطوا عليهم أنا أمي وسمك ندوزوا عليه شهر القطران إيوا لا شوفي آه أخسي آلو نتكري معي الواليد بعدها وما تدري شي شي مشكلة كبيرة إحنا بارك الله فيك أولاد العائلة إيه كنسي من طبعنا أخسنا نحشموه على عرفنا. إلى خلصي عليه لأن غادي يسحقني قيمة كبيرة. أنا الله يهنيك. أنا عارفة شغلي. إلى كأنه وديب. أنا هيشة. قالو تبقى على خير. على خير. أنا أنا خاصني انظرنا. أمين قاي خبرني راسي. بشي حاجة ما كاتمشي حتى كاتكون. وهذا الله وعد. والكابو لني وصافي انا غير جيت وصال مصطفى، هذاك الخرج غير الشوفه فيه كتعرفوه غدار وقلبه فيه الدبابي طلقني طلقني صافي وانا نعيش مع وليداتي باش كتب الله اه وي <تصفيق> معقيتها ضربك الله هذاك الشيء علاش كايقلب <تصفيق> اخليك انتي هاجر مك على اولادك ووعد تستطعب لي حياته لا انشف <تصفيق> <تصفيق> على قلبه يوجع <تصفيق> <تصفيق> دابا يتربو زبان للراس ويرجع القطية للرماده غير شوية ديال الصبر يا عبا ما بقى صبر اعطاه اولادو جلد بهم قوان وخوة الدار وعطيها المولاها ربك هو اللي كراها النهار الأول هادك ما يعرف بحقك حتى يسكن مع أولاده في الكار آه ما يتنعي يا قلبي يا وليدي يا حمودة حتى نشوفك كحمق مطلوق داخل قدام دا الغادة والبادة ما زالت تشوف يا حمودة يا كحل الراح ايوه وادو بصبيان ايوه شنود نبوك تنجري ولوك تشتيتا ايوه تشحر معنا <تصفيق> اه ام باه هو اللي هو المسؤول عليهم امام الله بغا يشتت سمع ماشي احنا لا لا امي انا ما نقدرش نخطب ولادي ايوا ولدوا لك ان شاء الله <تصفيق> الاولاد اللي يلبسوك هذا الدل وخلعوك حاني على الراس إلا أعطيت إلا ما أعطيتهم شيء ما نمكم إنتي بنتي <تصفيق> هادو <تصفيق> قراءهما حتى احتحنا إيوه ما تكون الشيخة يا المرأة ما يعرفوا بحقهم حتى يجرب عداد مهم معاهم خليه يجرب التربية وحلاوتها راهم مقطع من شجرة من نهار الاول بلقهم العربون وعوار من هاد النحية عندك الحقامي اني في من غدا تجي ماشي ولادي مساكن هم اللي يمكن يتشردو في هذاك الشغل هيدا براصو خصو يحير بهم يتلفه على القبله خصو يقبل تربيتهم وماكلته وما شربهم وما شاشهم قص بينه و قرعيصهم و صبعهم الى مرضوا خصو يصبها معلقههم و عنقهم وعن اي ماشه ولا كل حد حدا خلينا دابا غادي نفوضوا امر الله تعالى و انت لا بهاج شوف شوف يا بنتي هادي دابا ضربك لا يدفق فوق حتى يدير الله تا ولدي الخي وان لله وانه الارجع لاس لاس مستفرتاح مع راش راه مشعوب دار مشعوب مع راش تعبنا هاد حموله وكنا عليه الله ديال على محط دي فين ايون ماشي على الار ديالو حتى غادي يكون هنا قالوا لي هادي غير مع ادا السيد غير مع الان ديالو مره اي تعطل ساعه مره اي تعطل ساعتين اي وانتروها سيدي قل لها أستيسينا كيف بقى تفتك مع أحد هالما سكى أخبار؟ ايوه أسرع دي القناة سرعات ورؤات وما يقول الحليب بالها رب العام حتى تحصل دماغ ايوه أنا ونأونا خايف أنا ونأونا إلا الدماغ نهار الأول ما بحثنا عليه ما سولنا ايه كي أقول الدماغات سولني أنا على ذاك بنادم كي يبيع القرض ودحك على النشرة عدو الله أنا غير يقبل علي دي الأمارة دي إنها بطلو إنها بطالو وا اختي حتى نهب له الخنشوج ديالو اه انت راك على عرفتيه اما انا عندي معاه حساب طويل وجات له شباب باش نطحنوه باسناني بحال كاوكاو عرفتي دابا مليح يلا نمشي مشون... نجيبو شي دويره ولا نشوف شي قهوه الارمز ها ما يدخل الا بقينا في هذا الجو انا عيل الدنيا الناس <تفزح> عندك الحق والله الا وليت كنتفوه اه مع الاسف اللي كتبتنا الظروف هاد العلاقة على هاد الصورة ما يمشي الا غير فيما شاء الله وما تحر علور الناس معرفة الرجال و نوجه السمسطة او لا تمام تمام صح يلا سجل لي نجيبو ديها اه ايش حالة دي بعدها شوية هي ماجه الجوع لا لا ابدا ايه ادتلق ذكهة معتابرة ادتلق بالخير ان شاء الله ادتلق الخير او جاء الخير اه يا اصلا ساعة ساعة, ساعة مدربوه في إحلا <تأكلم> وهي رأنت انتظاره. علوم. يمكن جيس تنقل بيها. حالا المفاجأة السعيد تختار له في البيت. وأش أجيب. إحنا الوحد الأعدو على المحطة. ها شوف. عينينا على الطبق. لا منزعج. يا جن. يا جن. الله يفضل جيس. يقول يمرق در على بفض. انزل علينا بحال الأرض ما بنيتنس. الله السلامه والعافية. ما عندك حد بنيتني ما عندك حد. في الزواج الاول بدك الشاب الطايش اللي كان في القهاوي النهار وما طال والليل وما طال هو اللي خلاني نختار لك هاد حموده لما صلت علينا قلت هذا رجل كل الشهر كله وما صدت له المره اذا هو اللي يقدر يفهمك ويساعدك ظالم متعدي خليت له الله هو اللي ياخد حقي وحق ولدي ما عندك علاش شقد تخطركبني فيه رحلات عصرتي دابا وانت مازال كترضي الخير اللي تعمل فيا هو تفكني مع هذا الرجل بالوجه اللي يمكن وخات عرفتش لي من اطلاق رجل بحال هذا وهذه سيرته يستحيل نعيش مع حياتي كلها أبدا أبدا لا, لا لا لا لا أبدا ابنيتي على أنا حمقت نطلب منك تقبري معه راسك عندك ديال الاولاد ويعلم الله اش حال ديال العيالات في عمقه كنت كنت نصحقت صبري لما كنت مع رجلك اللول قلت يمكن يرد به الله ولما تعملوا الاولاد يرجع الطريق والله غفور رحيم أما أد لا. لا لا ابدا أبدا الفراق معاه هو الاول الفراق معاه هو الحل الوحيد ولدي فيه كلشي قبل أن نرجع لي شبابي حتى نشوف فيه ما بغيت الا كان الزواج وهذا يا خا من الزواج وملحسو يا خا ابنيتي ابنيي هذا الزمان تبدل نسال الله سلامته والعافيه الزمان كيخلق ما بقات لا ولا مروءه ولا اخلاق كان يجي قرا ويصرحني. وديك الساعة كل واحد يشوف مصلحته اللي تخرجه ما لكن ما بقى صفا كل واحد ما كتهمه غير مصلحته وخاتكونا لحساب الآخرين دا بخاك الجنال غير بغا يعد برسه وخلاص ويدخل معاه في القلي والقال أتبرك شغل دا بصافيه وبانك الحقيقة يا وهافتي من الأحسن نشوفه محامي وهو يتكفل به ما قدر احنا على سير وجل المحاكم. داك اللي قدت أنا مع راسي إلا بغا بالحسن يطلقك الله يسابه لف والتوابع الصد غير لفكاك الله ايه بالشرط يبريني في ولدي ما نحقق تاخدي ولدك وانت أولى منه ما دام تمك بالحياة الحضانة ما نحقق نسي صافي غير هذا الشيء اللي كاهمني والحمد لله لتبرق الشغل قبل ما نغرق معاه في وقفة الولاد اشارة دخنا عيني ناس تياسي مصطفى هذا دار عادو الشاق جوت بالتلد غياق وراء ما نبس والو ايه جيت مصيف بالحق ما كيش شي برد كبير غير الريح اي ظهر لي من الاحسن شغلتا حتى الصبح السح مداء علموه جنونو اننا هناك انت ضرورة تعطل لا لا اسمح لي انا غادي لوطيل الله يمعر ترجي لنا وضرب هات كلها وبعض المرات كي يقول الانسان نقص تفكير علموه ما تفتيش معي للطار باس عنا رماء اينا حتى مضايحه لا لا ابدا المهم في الصبح بكري ونشوفوا ما نعمل بصراحة يا يا سي مصطفى انا قلبي ما مخبرني بخطة هات تعطينا ما شي طبيعية كلاته دي السوية تأخير أكثر مش على الأرض طبيعته هي هذيك هي ما معطر مسكي رسوها أمر بالمشاكل ما كايشي سبابنا في هذون المصايب قبل كنت أشاب التن أنا كنت عارف ان المحرك واقع فيه عاطا أعلاش تخلي عباسي حتي في الموتور واش درق الله غير شويه كانت العافيه غادي تشعل فينا يا لطيف يا لطيف يا لطيف على رزقك زكت يا شنو المعقول شتاو والبرام مصيبه ولات راه داك الفران هنا طار اه اش داك الشعب بس يعني حاولوا الله بغيتنا نبات هنا ولا اجا طار قرب قرب قرب داك طول عندي دا. شوف انت حتى تشطر الشتا ودوز هاد الراده ممكن يمكنناش نعملوا والو فهاد الجو هذا دير دير ضرك فهمنا راهو مقلقين طار عليهم من تاع يتقلق اللي بغي يتقلق على هات الشي ما كيوقعش الحديد عمرو ما كي تتق به وزايدون المسافر في يد الله قلت هالك المعلم من اللي كل نفس بتكزوله قلت لكم ضرب المحرك هناك خلاص سكتنا مصدع هات الشي دبا مكتب سير سير الطار شوف هادك اشكي خلص المياه سير شوفو انت هاش كده شنو مهمتك رون معاه اللي عارب كلها بشي حاجة طلعنا انا اتنعيب ادلالله الله احونا وانا اخواتي العظيم يا ربي يا ربي فكني من هادلم حنا بارك الله بارك الله خير بس هو اللي كيصلح لكم الكار اجوية بطهر هي هي تبارك الله الله يزعل في قضاء اللطف ما تخافش علي اعفريت في كل شيء احنا غادي نشوفه موايا ما شاعدين هنا قرر في طيارة لعدموا كلها كل تسيراني لطرات كلها انو قرر في الصاروخ انو قال انت باقر اكبر على قطر جيدنا يك ما شي الحديد ما فيه ثقة يكون جديد هاد شي المسافر المسافير <تصفيق> الله هاي سوف نفسي قريب قريب والو والو والو والو وليدي والو, والو, والو, والو, والو من الواجب علينا ان نعرفه ايش لازم لازم ترجع الجيل لي دلو ههه زي هو حالتها ومواد ما ايت عطل هذه الحداش ما يمكنش نضربوها بسكته هكذا يواد نوب الوليات وشو كثير صعيبه ومازال ما عرفناش نوقعها ببلتي لا بنيتي لا لا لا لا احنا بنطبعنا ما, ما كان في حد ما كنتحقدوها لحد سير يا وليدي ديروا وليد دي تاع الجيلالي سير. سير المحطة وما ترجحت حتى تجيب خبره راه على كل حل مشاركين معاه واخا الوليد واخا انا نتعشى عاد نمشي الريح راه نفخ لي الجنب راه جلابه لابسها الجو بارد انا غادي نجي نوجد لك العشاء وهذاك السيد اللي كان معاك رجيل شو نتشوم عودي كنت تضيفوه عندنا على الاقل لي تاع الشاي مايت ما ساعه تظرف اوه متاعي بخ رعدة احمودة وإن علي الله اهال خود رأي, رأي, رأى اللي اعطى الله وهدى الكار خاصوا إصلاح كبير اللي في نعى منه وما جابش الله لهذا <تصفيق> نتبقى في الأماكن ديالكم إحنا غادين حاولون حصر بعض السيارات وكراو الكاميونات بس يكملوا بكمطرخ إما صور أو لجدي. طب إيش واقف ين اللي في ديال الكار. عاد شم ماشي معقول آه آه عم دولنا. دولنا. عم ما هذا رات كرفيس هذا. دوننا بلوزنا. العارب زي ما الكل بيسار في حال هذا. آس يدنا آس يدنا الكرام زيان إن موقع فيه عصابة بس يقول حد شنو فيها؟ ناجبين تعاونون عمل يد يد ونساعدوا هاد الناسوات. الهو مقرهو قد كتاب ما عند الواحد غير يصبر ويعدي هل اخذت القريسون نبطو انا ويكدك الشي ونحطروا الصيارات ولا مستعدنا عاسي شوف ايه لا صبرتم من جيتكم. احنا غدين نعملوا جهدنا باش كل واحد يبقى على خطره نبدو بعدها بللي عندهم الباكاج كلي يالله احنا انا والاخت نتدرك فلوتيل فقدير غير عصر فرنك على ما تجي عديدي على ما تبقاش معنا انت نحاول معاهم في المحطة يدبرو لك على شيء كار أخر باش اعتق الموقف يا عندك شي, شي حتى أخر لي يعتق هذا الموقف هذا فهذه الناس هادون غيري أنا يا يواتك اللي ماجهة و بعدي ذي بلاتي بلاتي بعد نزل الطار وبدأ أخدمتك ده تحصر ده السيارة طيلا يرديني اه شوف اه عطار ادبر لخاك على شيء السيارة تكون مختارة مع من الكاميونات. واش نعود مزل فاتشتا واش نقدر قبل الله اويني صفي الله العظيم واذا المشكل ما نحاولوش له على حل سعدنا الله يمتكبر ده التهر آله اخوان آله اخوان الله يرحم الوالدين اللي ما عندو شي شوان تطوق يقصد تتام على من جبرون له وفين يمشي وسعدونا احنا عالي البسونيين بخينا اكنا مادي معقولات شهده مادي معقول مادي معقول شبا فوضى كبيرة هذه فوضى كبيرة عمري ما ركبت قطار بحال هذا مشيت على كراني وصلت يا ودي مع هذا الراجل من الله يديكم انا سيدي مستعد الله معك الباجاج والله الله يخليك الباجاج هذيك السعوديتي بوحدي الباجاج ما يكون غير ما يا كان عندك الوقت الكافي باش تذبحو وتطيبو وتبيعو شري ها ها ناقرو بحالهم هادو واحد تنشرف فالتمشي بعدا ويجيب الله باش نمشيو عولنا على المغامره باش ما خرجات وليها التمره الكحله الله شي عباس وصلنا وا فين وصلنا الاخر ارجعي بحالك النعاس انا تحركنا بعد حتى نوصلو صح صح انا ما طلحتيش هي الكار ايوا هذا بالكار ايوا وكان نهار انت عضل موش تلعيدو بالله مجابش الله اختارة مقى النهار كون حلية اطراف واق وضاف ونردو فرمش تلعين وشنا المعمول ده بخاي عباس شوفي مثل من رجلك واحد عشر الالف فرنك وانا ندبر على الفاش مشيو وانتا ضروفة جادير في شي وطي حتى يصبح ويفتح ويني ويني ويني, ويني, ويني. انا انبات فلوطي لا, لا لا لا انا ما انبات فلوطي <تصفيق> ما <تصفيق> علاش اي اي بعد احكي لي ايا دارك هوم فين كاينة فقادر ولا فرباط؟ في الكار هاد الساعة ومن هنا الساعة أخرى لعب وتفير الحكي. الكار. هذا الخوف أماكن بيكم شوية بيزامات كخيكم راي الأسود ما كنار بتشوفه. وا فين الباتوشي هالمكتوب الله يعني خرج مسكين طاهر فهاد البرج بحال شفتو عطاه غير التخمام نمشي ناندو نساعدو خليني خليني ندوز خايب اه قلتي الار باش بغيت تساعديه باش ايوا بعدا حتى بكريمات حلوين اه قلتي الار لهدي قلت الار نمشي يطيروا ليك شي نهضه راه شفتو دابا خف بحال عقرب عنده الصح هو خيا ما كيتاثر وكيولي قبيح يا العيد مازال ما دار اتا علم الله عاشك على حمود من الكار كله من قبيله حنا كنطاج مازال ما وصلنا اخبار ايوا مع الجو انت شي حدتها لا اكثر ما والم لجندارنيه غير تصبر شي الطريق عامره بالسيارات والكميونات الكبار يوصل الخبر يوصل غير استراح مع راشك على داك البلاصه استراح استراح شي <تصفح> <آه لازأ سيمستفق تصفح> مشطوف <مستفق> هذا انا جيت <تصفيق> مشطوف <تصفيق> ها مشيت <تلو> للدار وعاود رجعت اه يا مازال سحبنا ما دار له اثر و تحول انا مشيت للفندق وحلف الناس ما يجيني أبطل كاروس، أبتكاز ديالاتي. بعد عاد واحد على يو حتى انا بحالي لا علمني قلبي قال على هاد الوجهيات واش حنا ماعجبناش ولا زعما لنا علاش السيد غادي يتصل بالمحطه ويصيفط لنا كثر راه باش يطلع عليكم حشامه يا عبد لا لا لا ماشي معقول انا ما بقيل هنا اسيادنا اسيادنا غير شويه ديال الصبر الله يرحم الواليد كلشي غادي يمشي لعند الله هادي حاجة ظاهره ها هاك عباس أكا هاد الفلوس شبر جوج ديال البيوت في الاوتيل اللي حدا أضغيها سلبي فلسيارة كاينتظر زين الزناح لي ما زين الزناح لا لا لا أخي حرم علينا المشي ونخلي ونخلي وزيدي حمودة بعد حالة ألا لا تلقيناها واش حنا بكرة هناك عندك تطعب طلال زيدي حمودة ما تخلي مقلقة عليك ألا لا غين نوصل راني نجيل محتضغية عندك نسي حتنسينا أنا والله العظيم وجبر شيكا الخاوي بالبحثة حتى نرجع لعندك أنا وعبك ألا لا أمي تسوي له ويصفي الله العظيم أهلا لا لا لا رجعتين عباد الله واش بغيتهم قول السيارة يطلع له الزعف ويسيت بخالباع احنا واجدين احنا واجدين على غير مده مقلقين يحتبك سمع مقلقين ولا اصيروا اصيروا ده با طريقة السلامة اصيروا الله يسلبك هسيته احموده اصيروا اصير اباس مم. كل تاريخ بالنمر ديال الطوبيل بين غديل وشكوني عارف ما بكت عندي طيقة على اللا تيدي قدامي اش حال فيك ديال هضور والااااااااااااااا اللي... قد تيجي تشمل مقد معشتك الله ما يكون غير الخير في يدي الله خيابات كل طار يأخذ نمردين الطموبين بين عندي قدامي الله بالحق غادي الصويره كاين الستاد ديال البليطات في الكار اللي واقف تما خير بشويه الله يكثر خيركم ها الشوينتا والشاكوش ديالي راه قلت لك راه في الكوف نزل بعدها ويحل الله ونعاود في الدنيا ولا اه سيادنا راه ما غادي خلص حد راحنا تكلمنا مع الشيفور عطيو له لوريخات ديالكم السلام واحد الخرجه ديالي بو عارف عارفه يا سلكس لا بارا بطار ورصيا بالكراخل يلاه بسرعه بسرعه الطاب بسرعة الله يردينيك ها ليس الكميو بشأن رسل شوف قليلين يشرب شغل الله يخليك بلا زحف استاد البلايس مقديل عليهم يشكل معاشا طربية أطهر روح الكاميو قفوا مور الكار هضر هضر مع حتى هو يدي شي واحدين أطهر شوف إنه مرتبالك اللي يستحق في الكار ركبوه في الكار ولي يستحق الكاميو ركبوه في الكاميو ها ولو قفاش السياره شوف لي يكون في المستوى هو اللي طايق والو ما كاين غير فرقه الزي حموده قلنا بحال بحال كل اوزارو داكو كان مولا صح طروخه عمشو في السيارة في خبا ايوا خليني ندبر ها هانا الله يعاون اه حنا على قدير وغالي الباكاج ديالهم قريت كل شي, دي. شي دي. كل على خاطره عاملوا نرمص باللايك توخي لكم احنا البات هنا اه اتحر اتحر اتحر شو شو ذك السيدة شو واش عند الشن تقريبه هرا اصخفات السكينة بلاي قلبك حنين ورايف المعلم اه زيدا الاخ تحرك او اصناد او اصناد احكين عملهم فينو ما عندي ماندر لك اه مر صدق ابقوا وان الخراني بقوا وان الخراني ارشري يا لله شا شا الله ها تركب يحتاج بالكشوطات ديالك صغيرة <تكلم> ها نعملها في القفر ها ها اكتشي ديالي كيف يكون فيهم ها سير تركب عندك ما شي حاجة أخرى خلشة خلشة خلشة ها يا الخلشة ها سير, سير سير سير, سير. مشكلات يا كو كان الحمد لله حتى شي واحد من المسافرين ما وقعت له شي حاجة لا لا حتى حاجة الكار وهذا هذا مكان وحموداء هو اللي صفن عندكم نعلمكم وانتم ما تعرفوا ما تعملوا الشي وقعه في المصويره بشي 20 كلمة ثلاثة ايبا الحمد الحمدلله على سلامتكم شفت اذاو كزوج الناس اللي سيديك الشي اراوه مساكن كي خمعوه بالنهاز مالهم اذاو كسيديك يظهر من عائله السحموده الشيفور ديال الكار من الصباح وما كينتظروا اهه من عائله السحموده قلتي اياك واحد فيهم كان عرف سميته م -م. شلالي انسيبه اولا هول اليل هيه ما كان عشي سميت نسيبه نسيبه قلتي نحيط عليه لا لا لا لا خليك انت خليك انت مقبل شغلك انا غادي نسرع ليه ايه الحمد لله ربي ما عدبناش بزاف لا غير شويه تسباليلك عتام الزيتي ما حطيتي ما وقفتش سياره فداك السولبره دعمها بالخيط تخليك معايا ربي ساهل ذاك الكار الاخر وجمع اي كلهم <تصفيق> من بعد لذه ديال الساعات العذاب أسعى لغرب الفوم هذا ما بقينا غير أنا ونتا كطي <بين> طفار شوى <شواء> منا؟ يا <ate> <منا> شرمعمول باتونا <بك> حتى الصباح أسيد يوم أنا على هاتمر الله يديك ما بقى في الكرة لاش نخافه البقاج كله مشا شويك شادينا الناس في وين وينجاب الله شي موملي وصنا الأقادير نباتو تمحتي يصبح وينحتي إن شاء الله ويصادر بي أنا مهلوك ما بقى فيه يا جيد حتى بصنا طولنا تكلم الموجود الله هاي الطار اشد الكارمزيان وتباني الفيوز يبقى شعل وغدا يصفق لي جروح عالعدل لا لا يعيدها علينا عاده المشكله اللي مضوخه للدماغ هي مولاي سمسم بن قم, قم لي سلطه زمان الزمان الاستاذ عباس غزال مني ميروا هذاك هي رح في المحرك الضرب بينه عنده خلك <تصفيق> معلمو كيفهم في كل شي كاينين فشي وحدين كيطلاو يديهم وجوههم بلا والزيس الزيت ويقولوا من راسهم كتطلع في الميكانيك وهما زرق ما يعرفوش والو من العصب الطبال زيد زيد التضريب زيد زيد الله تي دج بعد هاد العاصفه اش ترى خيط من السما عندك الصح يا قل لي واش دابا غادي نعمل معمل معمل الصادون ظنطل السي بيل عزيز شكون فيهم ويلي عبس مالك تعمل براسك بحينا ما كاتفهم ولو يو اكتروا عليا نسبك يا اخي اعذرني المواهم ادبر للمخقا خاي ماذا انت مواخد علي يا الطهر ياك اخو يا الطهر يو اعذرني اعذرني ري مشت خاطري كل موقع لي معاك هاتك تشوفني فين عيش ما انت اللي بغيتي ما كلف عليك حد انا قررت نفك عمقي منهم جموعينا الطهر من, جموعين من الصباح وانا كان خمم واجبرت لحي صافي صافي صافي ايت وعاد نبدأ من الصفر من حق هذا المرة كان وعدك ما نجيب شي شي وحدة أو نمشي وانتحه لوجي لا من بعد هات التجاريب خوك ولا نويضي ايت تبدأ من الصفر اوي ليستغفر الله العظيم واش انت بعد القلد عادنا ويتعلق لحجاب وتعلم الشطيع اح بس خلاص بارك وش انت فمك هي دباء نفنا درك صافي شرفت ها كبرت وهرفت عندي ما, ما نعمل ولو أنا بارك الله فيك عادنا ويبت سلامتكم تنسي بي هاد المرة هاد ها؟ شنو؟ شك تقول؟ واش خلصك عقل ولا بلك؟ نسيبك؟ يا ولدي من لي شفتها ما قضيتش صارحك بها ولكن أنا ذاك الساعه كنت مازال ما قررت شكونا دي اللي شفتي خط المرأة عندك للا توريا توريا نغذل الضرافات قتلتني اخويا الطهر بالحياء والحشمه اللي أعطاه الله هو سكين خدام سكين وتهنات المدينة تلدينا إيه إله أبغى الله غادي جمع لي الشمل معه أنا اللي شفتها عندك في الضار وقدمتها لي حسيت الدنيا مش جزو جزبي كاينة من جول أما أنا كنحلب أو انتقت حلم؟ لا لا، باقعة حلم. أنا كنتكلم كلام من نيتي يا خوي. يكذك النهار المشفت شفت مراتك وسألتك عليها وش مزوجة ولا اه ياك طلعتي تنهيدا من حرق قلبك وغرغروا عينيك بالدموع وقتي لي. هاد سري عدنا كنز في العائلة وجميع الخصال الحميدة اللي خلق الله في الدنيا مجموعة فيها وقتي لي عليها بأنها فيها العارض والجود. وأخلاق الفاضلة وصلوا لعباد فختها والحدائق والدرا زيادة على الشغل اللي كتنظم إياها وعاوز تسيبلي مراقصي لي حياة ماهرة وطرز عجيبة وفوقت شيم جمع الجمال والرقة والفم سكس يا خويا ماي كهذي نادشي وكنت قلتلك خايف عليه هاي طيح سعداب شي رجل ما كيعرف شيء بحقه وينقص حياته لأنها تربت قدامي وعرفتها إيش كتسوى خاصة شاب من نفس الطينة الخلاق الفضيلة الله. ومن الدين وعرف بينه بالله ومن أصرات كون عريقة الله يا أخوة ما ما قضيتش نقول لك التام ونفق لأن تش... الصفات كلها كنتعرفين مجموعة فيها ومنين والحكين شوف الله يا ذلك ما تقتلش حاجة وحدة لنقصني أنا مش يعزي ولكن عيالتي والزواجات ديالي بهم كانت غلطة وندمت عليها بلخ دابتها لنعلي أهل تكوين لك تكوين عظيم و التجارب تجارب التجارب هي اللي تخلي ختمراتك اسعد زوجه في الوجود من, من غير طبعا من غيري الا كنتيو نتوما طماعين في الرجل يكون شبعان فلوس و و كنتيو ما كيهمكمش ايلا كان ضرب الله جاوب جاوب نساني بازا سيد على اشرباش كتكلم وعلى غلط غلط في راسك تسبل أنواع والإشكال ديال الناس ولا ستبع لك ولكن شوف ولا كنت زي دقا عليها عشر سنين ولا عشرين عام ولا أكثر هادي مزيه أخرى كانت وفرعا عليها ذا مهمه مهمة العقل والتجاريب والعطف حسن بكتير من واحد الشباب اللي يكون الريح سيطلو في المخ واليوم معها والدم غيرها وفمني أحبس حدك سمع أنا مزوق فيك أنا مزوق فيك خيط الطهر وراكي لساتين في هادي راها هذه شوف هذه غادي تكون لك فيها الحسنات ديال الدنيا والاخره حسنا؟ اش كتقول حسانه مالوم مالوم حسانه انا ان في الحسنات حتى روح من العذاب ماشي حسنا؟ ساعد انسان باش تكمل دينها ماشي حسنا؟ تجمع ما بين زوج على السنه والكتاب ماشي حسنا؟ والله ما بقيت قلقال الجواب باش نجاوبك يا سيدي كلا محقين ليس علي جواب الستار وانسى العقل يا حصرى الله مواهب كثيرة والحق وقال اللهم لك حد حالك قليلين في الدنيا هذاك الشيخ ويامش مش سيدي ربي اللسان وشخصية هلك بيوم عبار الله ايه وش نفتي مالفتي والوغة <تصفيق> الحمد لله الباطلة عندك في فصيفت حق والحق فصيفت الباطلة لا لا لا لا لا لا ومن الناس اللي كيحاولو يغطيو عين الشمس بالغربال ها دي ها دي اغطيتي فيها قطربو تبكي وتسبقو تشكي انا قليل بتين لا صدق لوفا انا حمق وحارم المرسطار فوشيك اطا اطا هرسق الله والنفاق ودجرهيم ديالك باين مفضوحي غلط فيا ما دور ما دور اجمع الوقفه غير ازيد خلف الله يخرج اطل معك بسلام ماذا خلينا غير قدونا درا معاك على اخت مراتي اعطي التقر توريات في الضلط ولا تجوج من عن تلك ياك ايه هكذا انت ايه بويتستعرف الحقيقة ديالك اللي ربما انت معارسيها شيء اوالا سيدي ركات تعطيني من المنقي خيره تواسا لي معارسك وتكلم ايه والحقي على ربي كبرتي وهرفتي وما حدك تزيد في الاعوام وعقلك كاي صغار كاي صغار حتى ولا صغار من مخد دبانها قد ظن راسك مجبت ومطور ومراسك اطلع والناس قدامك كل شيء افيق من عساسي حمودة وعارفش حال معاك في الساعه خليني ساكت لا غير تكلم الصدقة الحقيقيه هي المبنيه على الصراحة تقول عيوب يوم قول عيوبك زيد اخويا طار زيد متعني وتحفني بالزمنين نصبر لك راك نسي بي المقبل يا اخويا هذاك النهار هو اللي ما بقيتش حلم به وزول من بالك فكرة الجواز نهائي لذلك نهار تفتح عينك وتوجد نفسك مش شمال مجانين الله يحفظني اه اشتراف طرط إلا مراد تنزل لا قدر تفضل وإلا مراد اكتبت في الخلاق الله يعاونك السلام عليكم أهلا ما حنكمل الحديث في الطريق زيد زيد قالوا لي ما عرفك خسرك وانتوا خادقة نغزالة وانتوا مرافقني ما زال ما فهمتيني لكن ما عندي ما نعملك إلا كانت الفهمة ديرك على قدها سمحوا لي يا إخوان نقول لكم بلي صراحة باللياد ما مزبركم شي رجال أنا عادل مع عارض وصيب وفعيل وحتج مصطفى هو اللي ما خلانيش سدرق فلور آه هذه مود دام سنين هو خد هنا وحنا ثاقين فيه احتج اللي اخبر الوليد فلور ما حتى تاكدنا بنفسنا آه شوف أخصان تأكدوا واش باقين عندوا شي نصاب اخرين من غيرنا أو لا <تصفيق> الكوان بحنة مخو والله غير هما <تصفيق> آه ما منزيدون عارفوا الشغل تبرق دابا. واللي واش هو اشبا علينا نعمله هو نوريه و نشوفه في المرايا <تصفيق> الاخت عندي مسكينة تيقاف فيه مع معمية من جهته تابعة من مدينة لمدينة بحضر القاس المجانة سيدة حمودة واريق نشوفه اه وقال الدماغات وقال الدماغات بالتفنيت نزل علينا بحال الردم بحال بوزلهم أانا نبيسين غريب ويتم ومقطوع مشجرة وضخلف عبد الوليد ووجوجه ووجو بختيه هو ضال فرازو عمل مزيها سنا نرفعو به ثلاثة ديالة دعاوي بتقاوحدة في المحاكم المحاكم؟ <تصفيق> يوح تنخليه لكم بعد وقف على رجلي خصويت عصر بحال الزيتون بحال كامون هو لعب عائلتنا وإحنا خصويت لعبوه بالعظم ديالو الكرة حياة الله العظيم يفع مع غز حال صحيح أنا من رأيي باش نصبحو قدام استعدين نوجهو نرتاحو ونعسو بحالنا وفي الصباح يدهر ميتام دا تشوفوا جا دا تشوفوا جا ما نخسرو والو الا نتهضرنا واحد ساعة او ساعتين بلاش كيخلي الكريتون ديال فالقار ويختفر راسو في الا مشى حتى سبق الخبر نحن حنايا هنايا يه. غادي يغبر فخطه وحده والجمق قبطنا به او منين غادي نسكنوا صبر منين داك الخرج كيكون كي سا... كي بساعدو كيكون بساعدو سيدي تقول الشياطين والابالسه معاونينو صبرنا صبرنا لينا نصبروا شويه اولا عند الحادي في هذه الماديه الصواب بعدها نقولو لينا فالمحطه راه يعرفو وفلاش يعطيو حتى اوسط اومجومة ها ويتكمل من العقله ويفلت من الدينة احتلو طيل اللي قبط المراتو ما عنديش شي باش نخلصو لا لا لا انتظروه هنا حسن انتظروه هنا حسنة دوالك سيدي متفقين، انا شنو قادرين نعمله معاه شوف انت وتفرج اسي مصطفى كنتي، رجل بدعة انا فران قد بحومة اه ها هو وقف الله يجزيبي بخير، نركبه معاه وخحت الصويرة المهم جنابيره ومطن فخو بالبت يا ناتي تبي تشوف تامير سروكي سير <تصفيق> مشاكل ايلا قالوا صفر قطعه من العذب قطعه من جهنام سيد راه غادي لا <لك> قادر <عدير> <أشيد> اه ها هو وقف الله يجازيه بخير اية نكمو معاه واخا تصوير حتى بعد المهم حنا في راهو ما اف في سياره هذه ضميتو كاميون سيرتي مع هذا سي سي سي سي سي دوي مع ماشياكيل ايلا قالو صفر قطعه من جهنم قطعه من جهنم ها جيت ركبت معلك سي با لا قدير ايو صافي صافي يلا اهلا وسهلا تفضلوا الخوت فرصه سعيده هذه اعملها بكم الكار ها يا سيديهي هادي مكنتشي في البرتان الله وفيك نعم يا سيدي خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا خليها ياتو وصلنا يصلح لك صفر بلا موسيقى صفر نقص هكا تبغي تقول انا الصوت ديالي ما عجبك بالله تنقلب لك على شي موال قبيب احنا فعلك يا اخي انا كنقول لك تخصنا الموسيقى ماشي الغناء كله طراب كله طراب يا غناء يا موسيقى غير تسكتني خيب كيجي بنعز والله لحقي يتقال عندك صوت عائل صوت كيس كدريل الخوف والفرزع ما يطير لكش غزي نور الدين غني غني لين عمزي يا وزو اللقطة من ودنيك <تصفيق> ما <تصفيق> بقارع <تصفيق> دبا ولكن كان شي فرقنا بين صوتك وصوت الرعب كله طراب كله طراب أين الله <الهيان> ايه انا كنت والله يعطيكم صحا <تصفيق> والله سيدي لما احدا الانسان يسافر مع الناس نشطين وضربين الدنيا بركلة او لا تهب <تصفيق> ايه هو يعني بمثال انما ولكن كل شيء مزيان <تصفيق> شكرة ما السياس الدين والخير موجودة السينور الدين انسا مشغول بالسجر ميال على رصد اكبادك المشط هائل هائل ممتاز شوف شوف الخوتي كانوا كيحبوا يدعو مشاكل الحياة وهمم الزمان انا وعود بالله ان قلت انا من الناس اللي كيف طلو يبقاو وراصم عمر في المشاكل اه غير بصحى الاخ ايه وانتا الاخ اه اه انا ايه yeah. ايه يا سيدي شادي نقول اللي بغى المشاكل والهمم الله يغرقوا فيهم بلد يا رد الله يكترخب يا ربي اختصر بنتركه في كحالك بوسيبه هادي ها ما سيغير الصيارة ها ها يا شي تماشي زويتنا ها تكون لا هذه اللي قلتين هذه فرصة نعم شنو الله بعدها شنو سمك الله بعدا. انا سيدي اسمي سيحمودة الطهر تفضل زيد هذا، أحسكم تقدم عالم العمل يا روت، يا تشوف الله يلا في الحاجة، ألقيتيني البرت، داستالينا واحدة واحد ما فيها مرحبينك ما زال ما تزوله أطهر، أطهر، راك عين ومتعوب أمل خيف راسك وخبطها بناسك مني قد كنت معي سحين عرف الناس الله يودي يا سي حمود الله يودي عرب شوية سينورتين بشوية خسنان وصلوب كريش شوية عرب شوية سينورتين عسيدي قد لك خسنان وصلوب كريشي شوية عرب شوية كمقل أخ صرب على صلح عادي الطريق زيانة وخاوية غيرها غير مربعة رأسك أنا كتجبني على الطريق اللي ما كنصف بهاك لكون ماشي بعيني مغمضين انت حلصتي عينك مغمضين داير علاش؟ ها نعم هال 6 خواف مسكين عمرو ما سقش تسبيش كليته في حياته ها <تكلم> ندول <تكلم> حق اللي خاف نجا مش كل اللي خلك تخاف ولا تنجا اغلابيا الصاحقة دي الناس اللي كيمشي وضحية الطريق والحديد كلهم بابرياء واحد ولا جوج كيخرجوا على عشرات الله يحفظه خلاص خلاص من لدرات طهر اوه لي مكتبه رها مكتبه ما عند الوحد ما يعمل معها واللي كيزيد الليه ليكا بعينيه محلولين باش يولبس قول على حياته حيات الناس عاسمون فينا لك شكتي ها غلي خلاص هل تسعين لك اللي صنص هيا جيتي في عاسم طار قيدر لي ما موالفش بالأصفار بزاف بحالة علمك الله إلا بغيت نمشي غير ما بين حومة وحومة كنضرب حسبة للطريق والطريق قلها افات السنور الدين الدين اسيدي قول لي ما عمرك ما سمعتي المثل اللي كيقول المسافر في يد الله عام تنقل من الصباح وكمقول معها ولا تلقوا بانفسكم الى التهلوقه اي اي الدين اترك السلامه يا هو اللي عملت يسعب بس صح هذا الشيء نعود أن في في المحتر ها؟ أنا والله إذا مرحبين نزيد وعد نزيد وعد شوية ما زال ما يوصل إلى الحمودة ثمانين مسافر في القار هجمس لهم ليه بالوعد. معلوم السحتي <تصفيق> أرقبهم لهم في الإيران والأميونت ها؟ عادي أرقبه وصحبه هل درقريسون عادي أرقبه هل جو عنده ماء الفضيط حواء قرصون تصربوشي عادة أخرى عادة عادة نشيو اه مهدي ما غير عندك, عندك ما. موسيقى جو بلا مع <تصفح> الحق نغامات عنا هالصرف لا أنت. وليال حبيبلي ليش منا؟ إمسالة رسول خينا هذا. بحلاض المرأة هذا. أنا خوفني يمشينا قلنا معن عندينا ناوي مع الأبيدة. عنده. شوف. النهارا عرب يطلع ووعد أحلى كل إلسا والموسي أوتري لانيل لل. نميرو وش من نميرو ها نسيب نسيبنا. وتعول وجه أجنبه مصبح ونوية أن في الفلوس وحال بالأيمان المغلطة حتي يفوز فينا تعطي الترفع أن إيه لا شيء أتعفودي وتعول ولا يعرض علينا ولا يخلينا نخلصوا بلاحية بالعشمة وجههم أجري العيد بالله وطمع في بيزة اضرب عدريال تخلصها لي ما عرفناش يا اخي ما عرفناش افاست سلط علينا بحل اريتا لا لا مزيال اللي عرفناها هاتش كله نخرجوا بدك حمودة حمودة غادي غاديدفع التمدين هاتش كله مجموع اللي انت اتعرفه مليحا هات حمودة ده هو معقابه عنده فتشت شوية ولا غامزو عن بروان هاد السنان اللي فمو خزور زاو بداو كيطيحو وهاد السنان كلهم بكريدين ايوا يا اخي انا عندي واحد النظر ما يفيدنا غير نتنقلوا من نخوتنا هذا دابا غير رجمه ديال الهموم والمشاكل لا لا ولا حتى بعدا نسيو هه في البلادات ونصيدو فيه البالي والجديد <تصفيق> ها جيد سماواز العشران من داك كانت... <تصفيق> <تصفيق> من داك اللي كاحب وان هي الى الله يا وش الموسيقى دلاث بلاو كيسان ونو بدوهم للوم انا علينا واحد كبيرة نعمل واحد انا يا سيدي طبا كل على راس ربع ساعه كل واحد يمشي يطونط المحطه واش الصح بدعوتنا رجع ولا مازال هي النوبه عند الحق انا الاول غادي نمشي نشوف انا الاول اتفقنا قرصون انا غير نوصل والله من خليكم تمشي ولشي محل في دار نسابين كملو التقصيره وغادي نوجد لكم شي حفله دايز هالكلام عند من في السابق. الجيلة لي واح شي حد من غيره <تصفيق> اللي تسخية والنشاط وصاحب القلصة والتخصيرة واحد تعب بس ما يخيب شي مع شوية البصوحية بالحق قلبه بيض أنا شخصيا ما عندي منع لا أنا ولا الأخ عزيز سياس الدين هربنا لعيالتنا غير باش ندوزوح وطلع زريا <تصفيق> ولا سياس الدين <تصفيق> يا أخي معلى الانسان يدوز عطرته حريه من العالات ومشاكله راجيم شري خاص زياده على هذا انت وحشم انت مع الاولاد هذا طح هذا الدبس هذا بغى الغابه هذا بغى البحر اوف مشاكل لا انا بعدها يا عيالتي مام تصرهمش على دلعطل وصر لا أبدا قلتي على الأخ عيالتك أه لا لا لا ها طهار اه زيحة وليدات وليدات ها ايه ها ايه لما قال أنا غير ستاد لوليدات مشي بيني شي بالخضر الله يخليهم لك ويخليك ليهم. أعيا واذاك اللي بطلع على الشيطة تقلل عليك شوية من هذه السرعه أخوك موالف ما تخش هذه الدبا طلعا كثير من عشرين عام ونفسقا <تصفيق> انسى بحالي سبحان الله العظيم ها اندك الكبدة صحيحة في السوق <تصفيق> الحديد دبا صغير لي غير لي دقو دقو هي ايه يعني يفهم المعنى دياله يمسق فيه ويزعم عليه بسجا اجوبا <تصفيق> الله يخرج العقيبة على خير أنا معاشر الحديد من هذيش حال الا سبحان الله يتيال الاخ انا مشهر بارك الله وفيك بارك الله فيك أنا من طبعي كان حبا نسوخ هاو يقول لك سعزتي من كانتك نسافر معاشي حد غير إلا كنت أنا اللي كان سوخ إلا سيدي اتخاف النفس شي كبير آيا إلا بانتلك شي قواف الطريق أقفتها شي شوية ليسانس ايه شوتي في شي كازجين عندك عندك عندك أعندك لا، ده يا صبرتي، صبرتي الجلال يجب اهو هو اهو اهو مجد اهو اله عمرو اه اكلا باس ما اكتع تلطي انا لله و انا الي راجعون ازمعوا الوقفار اخوان حمودة مسئين اه وايلي مسئين مسئين مالو مسئين تقريبا اه اش وقع الجلالي اش قالوا لكم محرم مشيت ما ازبرت خبر في الاول في الوقت اللي انت خارج من المحطة نرجع لعند ام التليفون يسرسر ويلي واحد ساعه والموظف اللي في الصندوق تم تبعني اعيد لاجل لي اجل لي نسيب حموده وعاتو حالته انا والدنيا كلها مشت بيا وجد ويلي ايوا الجندرميه سيدي التاسكو بالمحطه وعلموا باللي حموده والطاهر وشي جوج ديال الناس اخرين انا بالسياره دخلوا في الروشه والتراكتور التراكتور المهم المهم انا المهم ما وانا ماجي من الهضره ما تقونوش مع العين ارى ربع دازات ويست الله والله الا ضايخ الروح في الدبانه ما هيش في خايزين اللي يتكلم تكلم واش سمعت الله اعلم هو, هو لهما على ما حقلوا لي دوهم المصفى ويلي يوا وتفاصيل المصفى ويم أن عند النزا دارمية ويلي يوا فينا مورو فينا مصفى الدوهم وما سونا شاي أنا تلفت وضخص وخرش أجريل عند الأم بس نقول الأم لين ويلي لا تعضت تعضت لدراقع بس دبا شنو هو المعمول اه شنو هو المعمول اه شنو هو المعمول أنا أدي محيباً بعد أختيه واللول يلاتيك يلاتيك تلفلس يلاتي. يلاتي يلاتي. باش غادي الخلوص بوتين تليتهم آه فاش مشاول لا, لا ما تفرعنا فاش هاش مشاول أكل فلوس لأليتيهم فيناهم الشيط الأوغ الشيط الأوغ ما جيت فين انتلقى بكم حتى تليتهم آه نمشي أنا نعمل تلفل أختيفها الصبح لا حوالا ولا قوتين لام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله محمود عمسكي وكان رجل كريم وسخي اطلبوا على عشراء اعطي كمية باقي كان عقل واحد انها رفط لقا بيه واحد براني مقطع بيه الحبل بحالي انا دابا اطلب منو يسلفوا باش يخلص لوتين وركب البلادو حتى تسرقوا ليه الفلوس بلا ميته ولا مسكين ولا يتناقش معاه ضرب يديه يجيبو وطلع ليه باشر الله الله ينحمانه اشيدي اهدي الله باعي ما عطناش اين دابا خلي بقى والخر حقيقة تنسي حمودة وخأنوتي دي أصبايل على بؤفير وطيب والحنان أي تعصر معيني دمعات القبار على دي الحبات دي العين غير اللي أشافشي حد يستمع للملة نمشي نعمل تليف من <منخصيغ> أختيه <تصفيق> أنا اللي كان عاجبني فيه الله يا ولي بي رحمة الله لا دينا بالاتي ما تكونوش مجروب حتى ما من الموت ايه ايه كان خفيف الروح النكته كتهبط من فمو الخرطاس كان مسراه الله يولي برحمته او أم الله برئ من نوح مازال ما من الموت ديالو <تصفيق> دي مشي عند أخت نخبرها ومن دابا نصعا نطلعوا هنا على اشنو غادي نعملوا يا, <تصفيق> يا يا اولى طلعه طلعه تمشي لعالم ياللي لي لو صوتينات له شي حاجه يشربها على ما يجيوا الله <تصفى> <تصفى> <تصفى> <أنت> الله الله <رحمتك> على خويا الغزال الله ما بقاش الزمان ها ها ايوا مع شي انت انت وانا الله الله الله الله على خويا حبيبي مسكي حمود الغزال درفة الكرم ديالو عباد الله نبقيش فذمة. شي مصطفى، هذا ربع رندور معه. إيوه أنت ألف ون ألف والله خليها زغة. حوادي ألف ن عندي. هك. عرف. هه واحد ألف ن عندي. فوق الجرار لا طويل على ما يبين ما سعمله. <تصفيق> <تصفيق> على شو دي؟ على شو دي محنتورسكو؟ أنا بنشوف الأخت رامي أختها فلوس. الله يرحم حمودة كان ايه بام تطلي فيها ايه سيديرا ما زال ما تقعدنا من الموت الله يهدي بارا امن هالشي ايه المهم اللي. الله يرحمه في الدنيا وفي آمين الأخيرة امين امين ومن دابن السعر انا باكمينك اللي عرفني الله هنا انا قلتو لك ما فهمتينيش قصك ما تخبيع لي حطيش حاجة م... ما يطرلكش علي انا فعرك حمودة عندي عزيز وما نبغي حتى حاجة تغيره بحاجة شغت يطير لي منه لا لا لا لا ايرجولي ايرجولي هو بالصح مزوج عليا زعما كان مزوج يا بنتي يا بنتي ماشي على هادشي علاش كنزوي انا كنت تكلم لك على الوسخ هو ديماش هو الا كان غير حمودة حموده واخا خدمتو مكرفصه ننقاو الطاول وحوايجو ديما مصبنين بحال الزهر يلاه يجيب لك اللي يقرأ لك على مخك الوسخ ديال الدنيا الفلوس الدراهم واش كتعرفي عنده شي حاجه ولا مخبيه لي ما انا عبس؟ ابحث وعلاش هاد السؤال وكان يا وكان لربما شي من رافضه منه شي كلمه او اللي يمكن نشموه فيها ريحه الدرام وش كلي كايعرف راس شنو فيه ماشي بعيد يكون عنده الكيران وساترزقه وهو كان كايخاف من العلم الحقيد قال يا <تصفيق> على محل جمعي راسك وش جاي حمودا ربما ربما راى سفر سفر صفربيض. ويلي أرجع الربط بلا خباري انا كنقول لك سفر بعيد وانت حدك حد الرباط اه حمود راه مشى عند الله كيفاش الله الله الله ما يمكنش معايا <تصفيق> شكون هذا اللي كايفرع علينا باب الدار على بصباح اه تكون طعم خرجات وشدات في الساروت ايوا تحركي شوفي شكون ولا خرجت على تليفون من عند مصطافا نتعلم البقال عيط لها الله يسمعنا اخي عود بالله و بالله او ادمي وله ما بقاش الصحه والسلام لا ما تبقى لك صحه منين تضرب على بوس صباح طاجين بالخليع بالبيض وبالراد تاعتي كيف بغيتيها الصحه تكون وانت كرشك مدليه قدامك بحاشي برميل ساه ساه سير شو شكون فينا اخبار اخبار بليتي. هذا آه. آه. آه غير تسلم بالقلب أجري هلال أجري ابنتكم كانت كانت تكلم في التليفون وواحد ساعة وهي تغوط وتصخف تحت. الله <تصفيق> الله الله بنيت الصخفات والضحط صافي صافي صافي سمعت شي خبارات الراجل الراجل ما يكون غير تزوج عليها أو تاني على لاخرى انا أنا سكتينا بعدا غير حتى نسمعوا واش كاين او نشوفوا غير حال بنت الدابه عاد نفرش لها قلت لها قلت والله نحسب البنحاس تعطلت تعطل بالمصعد قلت لها جا ولي دجاج اش كاين اش وقول لي قول لا ما فهمت من الكلام يمكن السي حموده مات ها الله اكبر الله حفي الله دامت المعنى دامت المعنى الله, الله, الله على سيدي حمود الله الله, الله الله الله الله على ابني تبقى في الزلط الحمود الله, الله على لانا تبعوا الليلو برطبان اشوفوا بعد الفنت شينا لدهي وإنا إليه رجل اشبها ودي يا وديا شي هيا شتايا هيا ماشي شايا يا حمودا شايا ويا عبي تجيب شايا يا حمودا لا لا لا لا ما مشى شي ما مشى شي ما مشى ما مشى شي ففاش هذا الكلام عدا لا تقول مات يا ربي هنا يديرها أخيبها هذه وأخا فيه دوك صباين راجل حاجته ما هي حاجة الدراع والخدمة أعلى واليداته ما كان شيء الله أموت ده أبدا ده سيد الرزاق. والله، أبكي يا بنات هواك أبدا، أبكي يا بنات أعلمونا بارد. همودا، همودا قطاي في الخلدان. ما بحال واحد في الدنيا. هوايدي أبقى. أبقى لا لا. أقول الله يحمو، أقول الله يحمو هو اللي مصده. يورح راح غير شكله خلاص. ماشي اللي قلّي خويا. عطف الكرطية قالوا لي اويني ويلي اويني كما يكون متابة كما يكون مال ما. يا امر الفمك سمع لها اشتح باخدها خلينا نتاكدوا بعدها لا لا لا قال لي خويا عطفكرت عطفكرت هامو يمدي هامو يمدي يخلي بالله الذون المستشفى مع ثلاث اديال يا العيولات كانوا ركبين معا في الطموبين في الكار في الكار كان غارق في عباله وصبايله هذا الله اذنبك يا الولي ادري عشالي بضعاق لانت الفائدة ازاق خشطة خيراي مصلا رأي راه مازال في المستشفى باش كاع ما كان راكب معه اي كان راكب معه ثلاثه د العيالات اي بالحاني بعشيناكك فضه يا ماسك يا بنيتي الزبرود على بشره شي خرشاشه ولا قش دايره وكان ما جيبيهم للرباع ديرها لك على قد فمك ساعانيتك خك مات هذا ربي حالي بردوا شويه خلينا هذا ما تخليش لي شيء في الدماغ تماما هذا ما كان في الطموبيل ماشي في الكار وهادي وكتا سريها دادا ولي داد الله انا كان عارفوهم زوج مزوج خرين عليك الله شكون دابا ما ايها الثلثة دا با وفدي ما عاش اللي ما تكونش <تكلم> مراته ديال الجديده ولا والله مستويا اوها كل مدينة مزوج في مرات له يا زينة يا ربي. <تكلم> لا اللي بغت ورشه حرام لك أمي ولا مدن زكيت اوه ها ديكو در اخرى سمع. اوه سمعوا سمعوا ده بخ سنة انت اكدو انت اكدو من الاخبار ونجدو راسنا وسبح الله رأى الموت علي نحك ماشي احتاج يبونا القنازة وعاد نتفاجئو بها و... اوه و الى كان مصيت تدفن في شام دين اخرى العيالات بزعف ما عاتش غادي جيكم ليه ما نزربو جاي. غادي نمشي للمحطة غادي نسول بعدها ومبعد بعدها مدبرو الحكي. وانا غادي نزل نجلس حدا البقال حدا التليف لا لا لا لا لا لا لا لا تشعوها لا بلا لا بقاي ببارك واه ولا خدم معنا نتعلم بقال دير القذل ما قانا ما عندو غل الاجر اه اه كيف قال لك بباك انه وجده الدار غير على عينين جيرا والناس شو مع ما هو قط ولا, ولا فراه بن ادم يعلم الله فين دا يا سيدي حمودة <تصفيق> <تصفيق> صافي صافي صافي يا لاله ما بقيناش نزيدو خلفه وحده راه غادي يكون غير مجروح شي جرح صغير وانتي عامله لنا في <تصفيق> لا لا لا أنا المنايم ديالي عمروا أمك قبل ما تجيت خبرني شفت زعما خير وسلام الله يسلمك شفتو مجيب زعما بواحد الحبل وفهم ضحك وعيني فيهم الدموع خير وسلام الله يسلمك وفي واحد الساعة واحد الرعداء تكلمت خير وسلام الرعداني كانت لي المجموعة الله يسلمك البارحيه ايوا المهم حتى في المنام سمعت الرقده والحبل تقطع وطاح الموده مسكين على وجهه وكان لابسك سوى بيضاء خير وسلام ايوا واشنو المعنى ديال هذا الشيء <تصفيق> الله يسلمك ايوا بين المنام مفسره رصا الحبل هو العمر تقطع <تصفيق> <تصفيق> يعني والضحكه هي الفرحه بالجنه والدموع معروفه ماسخاش بيه يمسكي خير وسلام ما يسلمك ايوه ها الشي كلكو تعرفيه الاخت وانا ما جايب خبر الدنيا. يا تبا خصونا نمشي والطهر البيضاء واللموس تشفى فاين الدوا تمام تمام انا ما عندنا باش نخلص الوصيل ديال ولا باش نركبوه ولا باش نتغدوه في الطريق كيفاش ألا تسالت ليلفين ريال اللي اعطاك سيدي حمودة الله يرحمه ألا ما زال ما زال بالحق الله يرحمه في الثانية وفي الآخرة قلت لك قلت لك ما بقواه فلوس يعني ما بقواه فلوس غير عشاتك انت على البار خلا بتطقي عني ويني يا أخي زلفة ديال الحريرة وربية ديال الخبز وزتة ديال اقتبنت لك فتا ألفين ريال واشحنا حنا باب سوق حمودة اللي علم الله حالته كيفاش ديره ولا في العزب ولا يق ايوا شنو المعمول اخي واش بديش بديش بدي أختي لا على اختي انا معك شي فلوس ولا بغيتيني نطيح بدمي ونظطم على كرامتي ونوض تسلف من عند خوت الشريك ويلي ويلي ويلي ويلي كي هم و بهم حتى تسلف من عندهم شوف شوف اخي مم. عندي 1400 ريال كانت بقات من 2000 ريال اللي كنت خديت من البستان ديال المرحوم وكان قال الله يرحمه الصرف خليه عندك يا حليمه يمكن تحتاجيه سبحان الله مسكين بحال الى علموا قلبوا يا ريوم مريم ريوم هو وما واحد, واحد من دوك الدبيلج وقرا عليهم سلام الله من هنا كيفاش يا لا ملي نوصلوا الدار البيضاء غادي يقدون فيها شي فلوس وعادي علم الله المصاريف ديال القنزة وزيد وزيد ادي ما قد ملجات فيدي وعيا سيدي حمودة ما يدخ عليها باش ياخدهم وانا عامل برصي ما فهمه وانا يا هو دابا قادي اخدهم على ماشي اه قادي نتخسروا عليه اه بقاو فيه ورشك فيهم عيليل السلامة يا الله ايوان مشيو ما حد مزان نعر قدامنا وانت خي ما نعستيش في الاطن بقا ذاك البيت خاوي لا لا انا انا احمقت نمشي نكريبيت فلوطيل نبات في القوام قصر وناشط واتقم عليها جزررخص خوكش طائري من الطراز الرفيع داهر يوازي تزيد وكان هذا ما قدر الله عليا. قد نمشيه في الكهر ها؟ يا علافاش الصاروخ منهارت زوجت حمودة والكيران حالفين فيها يا دابا ما بقتلك غير هذا المشيع الله يحفظني ما فهمتني الزماء ا من حمودة وحس حمودة لا لا لا لا ما تفكرنيش بحموده هذاك معروف قلبي شاعله وقاديه كان شوه منه يا ربي ندوب كنا خرجوا فيه يا ربي يا ربي لا تحافيه لا فتني ولا في الاخره انتي ما عارفة والو في الطريق نحكي لك عليه يدير اللي بغى مصاب غير يبقى لي عمرو عباس نعم اختي أش ظهر لك إلا عملنا تليفون راجل عمتنا باش يجي وقف معنا فاد الحسنة وهو صاحب لجر. هم؟ يا عاد تعبتوا معي في المحكامة أو الدعوة لا لا لا لا خلي لك راجل عمتنا غير لمشاكل دينا ونسى باستيح مدامة كتر الله غير هما في الكفاية أخصنا حتى إحنا نبين ورصنا أو الثاني أش كان سواهو؟ انتي دابا غير نوصلون لمستشفايات وضربيها اليوم بسخطاء وغيبيها الي وجد واحد يومين ولا تلتي ايام حتى تفك الجره عادنا نبط انا وياك للربط للرباط, للرباط؟ مالم تاخذ حقك من رزق رجلك انا ما خلى والو واه واه حتى الحمار كيخلي البردعه اللي كان ضافل في الكروم اجي بصح عندك فيها الحق يا دابا كل ما كنت لك انا اه كنت داك الواد يلا يلا يخلصوا لوطيل ونركبوا هذا الجد باقي نصعد على الكرباشي قله واضرا ماشي الكمضه حمودة خصنا نكونوا في الوقت صحيح. نزيدو عاود اعملت تليفون، فالأختي وعطيتها العنوان دلموس شفا وخليتها غاديات مشيه اياه الوالد وممكن حتى الوالدة مصايبه خلاص انا الاخس ديالي عيان الناس اعفو فرس واتردى مسئين الله ينفعونها الوالد احتوى عيان توا ما عنده صحى الصفر عطلهم انا ما ايلاش انا في الافاية ايا ايا ما كيلاش ما كيلاش غيرو ما بالحق ايدو علي بشيزت في الفقاء ادير اولادو اللي فربات لا لا لا هذا ليس كلام عنك يا سجيل لله يوم راتولي فمرة أشياء الله عن الله عباس خها أشهد يقول هذا كان عارف كلامه من هنا يقول لك نوزعه كل عز ترفتزفنو احدا خلاص ديسان قولت لم أضحك يا دبا ما زال في الكوماء في بيت العاشة بما كنا الله أعلم وما أربعه أنا في السيارة واحدة حتى نوصله عارفه أين انا احنا ما سمعت مختي قالت في التليفون هو وثلاثه ديال العيلات لو عاودي مع طار الاريسون وجوج الرجال الاخرين ما عرفت سيدي منين جبت داك الخبر انا في المره الاولى قلت لها نفس الكلام اللي سمعت انت في يعني هو وثلاثه الناس <تصفيق> اذا احنا قلنا مع عندنا الحقيقه مره طار الاريسون صاحبو حتى هي مع المحد واضطريت نخبرها بالحق قلت أين خطر وخليتها مسينه غاديه تسافر حتى هي للدار مشاكل والله ما هني حد فاز زمن. آه جابني أنا هذا المصيبة هذه ما على في الفضول دبل بقى ميت خسارة. زيد مصطفى زيد آه اصرفوا المكتاب وإن لله وإن إليه راجع. الله الله خايف طاهر. نعم خاي حمودة. جابوك الحذاء. وانا عندي معك شي فراق لا في ولا في ذيك الدنيا الخرام <تصفيق> قاسلي الموم الرضا ذاك الله ذاك الغزالة الطويلة الزعرام ولت الخال انا هلا اديها في هالغزالة من قرعي <تصفيق> اللي معلقين للسقف لا ما انت اللي كرهانكم معلقين اه انا احتانا انا ايه بالحق الانسان كي يشوف عينه على علمني الله اخويا ماشي برجليه بالكعينه او لا انه <تصفيق> الله هذه كل موم الرضا عرفتها طويلة الزعر مولاة الخال قالت لي سيدي يا سيدي قالت لي بلي ممزوجاش اه طال الله اخي اللي ممزوجشش في الدنيا اخي حمود <تصفيق> الله الله طاهر كي لي عقلي اين عملها قد راسي عملها قد رجليك اللي كلهم مقبضين أو عملها قد ظهرك اللي كلهم قبض بالرسولات او عملها قد وجهك اللي ما كيبن منه غير العوينات او عملها قد مخك اللي خرف وساله وحفاولو نقشات الله عظامي الله كتخرج مني الأذرة ونعد تقط من البنج إيه حقيقة يا أخوية الطهر نجي نبقى عجوبة أنا وخف قبل منك كان شوف بأنه مرقع في أخي الله طريفة خايفة خيطار خايف كثماني لودينته توما اللي بقيت صح عندي غير دوي كان خف خيط غير لنقى شي عندي او او شي حاجة اللي ادخل عني وانا ما اجيب لراسي اخبار ولكن اللي خايف كتر هو ان هذه الطويلة الزعرة مولة الخال ما تقبل شي تزوج بيا وانا معطوب شكون اياه الموج الا اللي... الزعرة الطويلة مولات الخال رضا اولي ويلي غادي اندعي فيك لا لا يزيد كتر راك كلك مرقع بحرق الشابط الهداوي غادي نهرب من صحتك ما جبرت رجلين والغال الله دخلت عليك بالله نصح ما قول ملك الله يا اي اي اي سكتني لا لله, لله سكتني ها تعال هيا نخويا ها حنا كندرك كنتي فوق عرفتي شنو قالت لي مسكينها لما ضربات لي ليبره وعرفتني غريب ويتيم وقلبي حنين قالت لي انت راجل مبروك كون وكلهم كحلو السكار وسبحان الله علي في العهاد النكت حتى خلي غير كنضحك <تصفيق> هاد الشيء فاش كتخمم دابا ما عندك زمان مشاكل أسيدي الله ينجيني من المشاكل <تصفيق> لما فلت بعمري اعتبرت نفسي عاد خلاقيت من جديد أنا غادي نبدي الاسمية وبالخدمة واحترى السكنة والعيالة تستهومة والولاد وسير وسير تبا الله يخليك مجبزي يا درا قولي لي كيفاش ندخل معاها صحيح فلا درا شكون هي ويلي اي زارة وي مولات خال. الخال فين عقلك يا هذا الرجل أنا خمم في مولات داري مسكينه يعلم الله كيفاش عمل حالتها دبل من اللي تتقليها الخبر وانا اكو عامل. خلاص واجح تذيك الشقناء القفاض العظام ما زال رفض لهذه الدفيلة انا كو كتمنك كنا راني اعطيتها التقاعد من هذه شحال وجبتها سطاشية زي ذلك لان وش ما ما غادي توب؟ ترجع الله يا هذا الرسول رجع الله يا خي حبودان ابصر بيخرج خرج لي الطبيب نضرب ربعة وعشرين يبرا في النهار غير باش نشوفها ربعة وعشرين يبرا في النهار يا خويا قلبي عظامي الله, الله الله الله اه طار ياك خويا يبير وحده في النهار قليله علينا نحن مرض ها ها قاعدين القلوب الطبيبي زيدنا فلي براس اخويا ما فيها بس وما تصنع غير ديالي نزيدها لك حتى هذا جديع عليك الله الله كان حس برجلي كيت نملو عليها وصخين الله الله يا اخويا الطار ما بقى غير ناغل طويل الله الله الله يا خيطار يا اخويا الله <تصفيق> الله خيطار بدأت المشاكين ضخ في حالك ولا موت حسني لأزورتي كيف تعمل الله الله سيدي أولادي أتشكت الله خسار خسار ما شدي عليك كيف شفتي حالك زيدي زيدي يا الطعم زيدي يا حمودة الله ياسم يا ربي لا حمد لله على طوسي لا. ولا لا بس تبعه الحمد لله على سلابك ما مني دم بطلعه الدنيا وما فيها. أقارن حنايا لا إلى لعوج راسك باش تشوفنا. ألقى كيف كنت بتحا؟ إيش يتكلم؟ سبحان الله. كيف الله. سبحان عليك يا الله. سبحان شكونتي انا انا الطنب ما عقلتيش عليا ما عقلتيش على صوتي مسكين منينك بغيت برشا تحرك تجيني ويني مغبطي <محمد> اليوم يوال حتى النامال جب الحمد <تصفيق> <تصفيق> لله دابا اللي جعل الله خفيف دابا يدير له دابا من ربي خلعه الوداتو هذيك الدنيا وما فيها اه ويلا دايلة سوق شكون هذا ها طار مسكين لا حول ولا قوتين لا بالله اوكي احتلين غادين يبقى ورجليكم كل في السماء هودا لا لا لا لا لا لا لا لا بمشيك طبعا بيبطوم لهم اوه نمسح كل مهدبين غاديني اعيوها الله الله احنا مسامحين لا لا لا بطعم السامحيني ما كاين مزح. من نهار اللي قررت نجعل الطريق ونسوب الله ونطلب منك المسامحة وقالي اللي وقال اوه <تكلم> ما تساليش ما تساليش كاي تكلم زيالي اللسان تبارك الله مسرح واش كندك الوليات مساكن اللي كانوا معكم اه <تصفيق> اش من اولياتها لله اه <تصفيق> <تصفيق> احنا غادين بدعوتها نفتبوح كيفاش كندك الوليات والسيارة كانوا معك فيها ثلاثة <تصفيق> ايه ايه كانوا معايا الله ثلاثة كانوا معايا ايه وكي احتع في انه الله يوه تخلص بط خلاص يهديك مش يوخت الهدراحة هدي خلينا نعقف الكلام لاب احشافي لا لا لا لا لو اش عليه ونفو له على خاطره اه ونكمله عليه اه ما اختل من الله ولا من العبد يا ابن طالب والاخر ثلاث حاجة احتع لا لا كانوا في خطر محمودا وانا و قتلين الغرزه بجوج متطقي على مذهب واحد اه والجوج الاخرين هما السعز الدين والسنور الدين لا وهسي الدين اللي شافوكم ما يكذبوش شوه في المستشفى وتعرفوا تعرفوا الحقيقة الجوج الاخرين على ما قتلين موم الرضا راهم ما في بيت الخطر ولا عنده الحق دا بيتأكد الواحد عاد ينزل البطل ان بعد الظن يعتم اوه وشكون هاد المجرم هذا والله اللي نزل علي هاد البطل يو هذا بشوفها صحموده ادي انا باغي في صحتك وعافى الله عما مسالك حنا ولا فيهم ترى على انت داك الكفار اوف ادي شحال حاجه راه الله العاضب منين سمعاتك نتي مت انا يو غير قال هذا الشيء اللي قالوا لنا في الاول شحال بكات مسكينه وشحال غردات كاينه هادشي ولا لا حل. حليم اه واعلا ما حاله رحنا مشاركين مع لولادي يا حسره ولا لا انا قلتلكم نتاعي بالله انا بزاوق والنهار اللي تشوف عيني من غير للاطام تعمق امنا بالله اه اه ديك القفايا الطام جبديه جبديه له شوية الخليحة كان عرفو عزيز عليه آه الله وشوية الصفاف بلويسات ودلح آه دك الشي كله ممنوع على الله ليش عادي يكون ممنوع عليكم ماتوا باشي مراد بالكبدة ولا بالقلب ولا بالرية ما عندكم غير الهرس وبنادم المهرس يمكن له يأكل جميل بشوي آه وفينا هو القلب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 علاش محنتي ورأسكم آآ اللي غادي انا اخد الايدر من عند الطبيب باش يصرح لكم الماكلة علا غير ما امتوشي في الحالي طبع انتموتو بالجاع ولي سيدي حمودة راحنا نزلنا هنا عند بنت خالتي في دار البيضة وغادي نبقى ونجي ولي عند كل مهار ونبدا نوكل كنابيدي ماكلتنا وشربنا هاد الساعة هما السيروم وصافي هاد القرية اللي معلقين حدانا السيروم <تصفيق> نتنجب لكم معايا القراعي ديال السيرو هاد الكلمات اسم الكلمات اسم الكلمات ديال الحا او ما عندنا من نفهمو فهاد الامورات ايوا السيرو راه غير عند البقالة في عصر اللوز والليمون والنعناع حلو غير حاصل بحال هذا السيرو اللي معلقين لكم بيض وعقيلة ديال اللوز هذا لا الحاج لا الحاج الله يهديك هذا راه سيروم ماشي سيرو هذا دواء هذا، أنتي؟ الله من الخشبة دخل في الشوبقات اللي ما كنت عارف نحمد الله على صحتي، هذا الشيء عمري ما عرفته. الله سبحانه وتعالى منفضلكم سبحانه وتعالى قوم شغلنا. وخاصتي إحنا خارج ناس دي السفردي. الله خبئ خديك على السفردي. بس وش ممكن يشوف الطبيب الله يجزيك بخير. كانوا في الصباح معنا عشرة دبابا ماكينج. نعم كاسدي. سيدي دبابنا نعود نرجع ويا نعود نرجع. نرجع. بالحق ما كان احتجي بس. ما كان خطر الحمد لله الحمد لله الحمد لله ايوا يلاه انشالله يلاه يلاه ايوا خليناك الراحه يا حموده وتهلا في الله يهنيك الله يهنيك والحمد لله على بلوغ الله ايوا اللي عليها كلها واللي ما قديتيش عليها صدقها الصدقه كاتدفع البلاوي اللي باس يجيكم الخير وسمحوا لي من شقاكم الله على الله بصي بصي علي الدراري انا لطا دري دراري راني مهولة من جيتهم بقاو في الرباط غير مع الجيران ها هو الله راني كنطلب المسامحه منكم خليونا خليونا نضربوا لي برال السيد جا على خاطركم يلا يلا سيد ايوا هو معقولك واحد لا لا لا كوش شويه كوش يلا اخ اللي غادي يضرب لنا لي <تصفيق> زما ما ما تخليهاش اللغة دا او بلاش قاعمل ليبرا لا واع حمودا خصنا كل كان القاوع اليوم بالراحة وكايد دينا النعس ما على الاخ الدرب الناشي 24 يبرا في النار 24؟ يات خيتي في الدنيا تغيى السيطار الله يحمد الله والحمد لله على الله يلا مع السلامة مع السلامة أيش من خبر الأخ؟ تعطينا على دوك الجود الإخوان اللي يعملوا معنا الحديثة. ما زالين في بيت الخطأ؟ إيه, إيه, إيه دوك. لا لحالتهم سكن خطيرة. أنتوا الحمد لله وشكرا. خمستاش ولا عشرين يوم على الأكثر تخرج حالكم ما عندكم والو آه. يلا. يلا سيف حمودة. بكرة سيف رح أبتكر الله يخليك. إيش ويا خوي؟ الله يكتر خيرك. آه. أما أنا. راني يا إما عندي شيء على ما قدام اللي بري يا خيام. لا لا لا. كنت أستعمنه. منهم الله يخليك ما تحسبوه اللي صافي بقائك دك. بقائك دك. آه. صافي صافي. ما ما ما ما أقصصيني. هلكتيني. مالك أتجو تجداو. ما رح تبرأو. لا. اتقصها. اتقصها. إيه. لا لا لا ما يخليك ده ده ده ده لا لا. الله. ذكى المهم رضا الخر. ما عرفت شيش نو كتعمل ذيك العفريتة؟ قال ما كان حسب بليريديا هني هائيا. تقول هذاي؟ هه. ذيك <تصفيق> الزعرات طويلة مولات الخاد. مولات الخاد؟ آه دكتورة سميرا. هه؟ <تصفيق> دكتورة؟ الها هي ماشي ممردة. لا لا لا طبيبة في التدريب هذيك <تصفيق> آه. هه. الهاي سبحان ها الله العظيم ارطب من الحرير هه وص. احترن سنقوله. كتبارك الله عليك ما عنديه ما نقول آه آه ليب رادي ما كتكون قصحة بعض الأحيانيات لا انت سيطار كدهر ليب اللي ما كتخافش بحال صاحبك غاد شو الضل ما جينا لنا غير باش ما نخاف حتى من شي حاجة من اللي هربنا العزرائين أبقى النامنا شو نخافو حوادث تصير كتسبب في كوارث ما عنده لا عد ولا حصر لولا حوادث حوادي تصير ومصائب الطرقات كل مستشفيات ده الستار السيطار خاوين تقريباً من المرضى أو تكون نسبة قليلاً وقليلاً بزاف ما تحركش ما تحركش الستار بقراصي صافي مزيان عاكدك آه. الله دينا احنا ده مشينا غير ضحية وخلاص يا سيدي المكتب المكتاب غاني يكترون خمسة وعشرين عام وانا في الحديد خدام وعمرشي حاجة ما وقعتلي وهمنا هين كتاب المكتاب أركبنا مع ذوك الزوج ديال الفلاس اه والاغلبيه الكبيره الناس اللي كتموت او كتجرح في الحوادث كيكونوا كي ابرياء مساكن غير واحد كيرتكب خطا او مخالفه اهو ودايخ بالشرب واعجبو راسو بحال كيف وقع لنا تماما وكيتسبب ذاك الواحد في الكارثه ليل والناس اللي جايين معاه خطا بسيط كيزهق ارواح جديده بالئه كنضلو هنا كنشوفو مشاهد فظيعه مشاهد كتقطع القلب ذاك شي ما فيه لا يتشاف ولا ما مصائب وخلاص وباقي اللي ما سرات هنا ماشي بحال اللي المعطوب طول حياته عايش مؤلم ناقص حام دخول ديما في بطار عايش غير بالدواء لا ولا حول ولا قوه الا بالله اموال طائله كتصرف الناس تضيع والدوله كتضيع واللي تما كيضيعوا واليديهم ومستقبلهم حوادث السيره سيدي اكثر بكثير من مصائب الحروب ان لله وإنا إليه اليه راجعوا الله يزيد فرحه بارك الله فيك سيدي آه. آه. طهر آه. طعون آه. ها يمشي حاجة لهذا كله في بيت الخطر اللي كانوا غادي نستفتونا للآخرة اما احنا غير مدرمين ما قال غير الكلام اللي يخص ويتقال ويتكرر ويتعود ويتعود على الله الناس ترجع الطريق راه اللي تقبل حديد اتق بالزمان الحمد لله ربي دبر عليها تدبيرها دايزها الكلام هي قل لي دفت زوجة ديالي المقبلة دكتورة قا <تصفيق> شفتي يا الطار اللي كان قل لك شفتيك لامين ها شبلك لام الصبار كينا الخير كل ما صبرت وقصيت مع دوك اللي تصلتوا عليها من عيالات هاربي غديف ذيلي بزوجة الله ملك الحمد بعدا بعدا قايلي وجات معاه فيك اخويا حمودا ما تدير فيك واحد الخير لما تجي زوجه ديالك المقبله السيده الطبيبه آه. طويله الزعره مولات الخال شنو تكلم انا لي ما صاحب الاجر في هادشي يقول طلب منها الله يكثر خيرك ودخلت عليك بالطعيمه والدم اللي تشاركنا الدم معلوم ماشي راه دمي ودمك تخلطه بشو شفاد الحديثة المشؤومة ايه والله لا كنا بزوجرك بين اللور هيو قولها راه تسمع كلامك باللي انا خصني لابده ما ينقلوني لمشفاد الامراض العقلية ها وانا مستعدة خاي حمودان ندخل ونخرج في الهدرة ونبين شروط الحمق ها ولا يمكن انا راها بس حان انا راه حمق اللي بعقلك وادبا هاتشي اللي كتقول دبا حقيقة ما يقولو غير نحمق قلت ربا اخي وراء تسمع كلامك قلها بليها نخصني لابده ما ينقلوني لمستشفاد الأمراض العقلية وانا بستعد اخي حمودا ندخلو نخرش في هدراء ونبين شروط نحمق ولا يمكنها بصح انا راء حمق ونتنلي بعقلك <تصفيق> هاتشي اللي كتقول دبا حقيقة ما يقولو غير حمق قال سبح مالك ما عليك ما بيك تشيتي تمشي للمسطن اطلب الخير يا خي على الله اللي خلقك يا كنتي ديما كتمنى الموت واحنا فلتنا منها باعجوبه دعاويك نسال الله السلامتا والعافيه مقبولين طلب على ربي ملينات طلب الصحيحه طلب عليه يسهلك في زوجه غزاله فعاله تركه احسن من هذا القفاض العظام اللي في عنقك عندك بزاف ما تمنى على الله تطلب اذا كان كلامك صحيح عندي على شي دار بطلب واحد هاد الساعه ها ما هو ها ما هو العفريسه ظاهر غادي تطلبها كبرها طالب على الله يفرقد معك الى وما يبعثون هذه سهله وكان بشرك مسبقا أن الله غادي يستجب لهذا الطلب ديالك على بارك الله فيك من هنا سنزوج بدك الدكتورات الطويلة مولات الخال غادي سنبقى خطان في ذيك الكار زوبي. لا لا لا غادي ستتحيّد وأنا راجلها المحترم سنقبل الدخل والخراج والحسابات مكتبنا عامة سيدي فاعزتنا في القلسة ديال العيادة وتليفون فين عادي يبقى عندي حتى لقص فاش غادي نفكر فيك لي امك ايا مشي عشتك نشوف فيك ذك الساعة ما غاديش يشرفني نبقى واصدقاء لان ذك الساعة الله يجزيك بخير قرضي ما غادي يكون شي من قرضك اسمح لي يا خايت طار على هات الصراحة ركس عفني صارح يا ربي حقق له المرد يا ربي يجعل منه دكتور ماشي غير رجل الدكتورة الله ما امن يا رب لا هيا هيا عزوة الله سبعه بحال سبعه فين ما مشى انا لازيدي وتي راحنا في السبيطار بلا ضيحه الحجه الله يخليك <تصفيق> خويا انا فعاد الربعات الخوفين من انا عايشه نحرسوا لها طلعه ولا جوج ونخليه وانا عطا في السبيطار مع ديك الساعه يطيها الى وجههم كاتخنزر فيا دابا كنتاكدا في ضميرك ما عرفش محمل ما عرفش محمل كتكلم هي كتخل بعلبي الديالو شوفوا الي التحراريات شوفوا الي زيب علي معاها مش مومد الورد وعلى كل حال بي نسب اللي عندها دوق علينا احنا واحسن من الخليع والدلح والتخاطخ هذا راموش فهد عباد الله واش اللي مريض مهلوك ايش يقولوا الناس الخليع والدلح التخاطخ ايا دعب احنا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 بس نسولوا علبت والنمرات يالو اوه مشفع فعظيمة داخي ايضو خرس بل بلتي بلتي اه اه اه اه هذاك اه اه الواليد هاداك والله ما اقرأ اوه وحلي ما هاشمين عن الواليده مال ما اسلم مال يا هاراس ايجير يا يا هاراسي معرأة بس انا بدرس بعد حالتي ما قد لا تقلق ولا بنيه ولا شيء تجيب ان ديالي لا لا برا عليه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجي ولي نستشفى باش يشوفوا المرضى ولا باش يقيموا الجوطية حاميه يمكن شي مريض نمشال عند الله وحبابه مساكن مصخه وش به فرقه لا لا لا لا لا انا كنسمع الجباز والسبان مغضر ويمكن واحد تروح هذا البوكس خدامه على بره احقلت العفه والتربيه بحال هادو في عقبو فصومت ترابي خي حمودة كي يجيب لي الله بحال لك صوت عباس ها عباس وحليمه الله الله اعظميه والحجم للاطم اتركها وكملت القهيه وصوت مصطفى ما يخفا عليها يا شفاعه يا رسول الله في علاويلي وديه <تصفيق> <تصفيق> هذا راه غير دباز عائلي على وكدك المعلم كتعلم محمد شوف على القيمه ولات عندك مروع الدنيا بوحدك الله باش واحد في البيت شي مش أو شي في الواقع حتى بس ينسك معك في عيالاتك هي الطولة الإشرف على علاجكم جمعين ما شماقت يا أخي طهر ما تشط الباب عني يا فستاروتي لا بيتخلوه الله شو تمحات صرين صرات ارجي ليك في فرجي مقلشين والمكتب كان صرفه. آيا كان سمحته الجيلالي صافي إيلا كان جلالي معهم تبرق شغل إيلا خرجت طرح بسلام عمري مانموس يا خيطار شنو المعمولة خيطار أنا بزوق فيك أنا من نظاري انت هذا بخسك تموت تموت زعمها صغف ولا تضر ولا تتكلم غيبة وبات حتى سيخرجوا مننا يمكن تقطع في قلبهم وهي على الغياس. هاي زيزا يعلم الله شوحة على بره. الإنسان براء الله في ام مهما أنت المسائل اللي عنده كثيره ولا قليله أي اي تتمتع بالحكمه وبالعقل ان يكون التفاهم بين غير بالريقه وبالالام الواقعي بالسؤات بلا ضجيج في ان عمومي بحال هذا ايوا الناس ايوا الناس لا على المرضى ما نتخلعوا باعوا في قلبي الله رجاء يتفرجوا على هذه الفضائح ديال الام وهادو العسا والممرضين اللي جاوا اي فرق وما شغل خلاو مشاكلهم وجاوا يفقوا الجره ويحلوا مشاكلهم ايوا الناس ايوا الناس عار هاد الشوشومه وشو السبب هادشي قل له وا حموده نتوما مطعونين على ايدو هو ازعي تصمت الحقام الله يبقى ان يكون اهل الدنيا يبقى ان راعمش هل عند اللي أوه، أوه، أوه، أوه، أوه. أيوة، أيوه الناس ها هو غير بشوية, بشوية. لا زرباء على صلح. احنا انا نمشينا هاد حمودة اين اتعرفونا ولا انا عرفوه <تصفيق> ما أنا احيا يعني قول ما لأنا سي... الله هو عمرنا فين وفين اي والله يا الشيطان سمح لي يا سمح لي فين طفطنا احنا مشاركين التعاون والمحبا انا حسيت ما حسيت بك حتى هجمت عليا ايوا كلشي كتحامل حتى اختك على امي انت مسكينه اه ضربهاسني ضربات لي هو قافل المشبهه بالورد على وجهي اي فالو اي فالو مشبهه بالورد هذا الورد يا وردتي الحب الصافي هذا الورد فالمزيانه الحاجه والله ينعس الشيطان اح oh, احيه الشوك دي خلالي وجه معي لا لا إيه أيوة الناس ايها الناس المسكين مراد بسكار اراه راح تخفى شوف شوف عالطغيان لا لا لا لا لا لا لا لا لا الناس لا الناس علمي لا لا لا لا لا لا لا لا لا علم الله لا لا لا لا لا لا لا لي ما لا لا لا لا <تصفيق> يا سيدي الله ينزل بصوص الرحمه ويدوز صحبي سلام <تصفيق> سيادي سمعوني مليح سمعوني ايوا الناس الشري راح في الحلوف الكبير حتى يتحنوا ويتصالحوا طول الزمن ولا وما يمشيوا حتى ايوليو اي في الخوت وقتي أنا انا الراجل المظلوط بحال هذا الحمود هذا هاد الناس هادو خصهم حمد الله ويقطعوا الزي لأنه ما فيه لا شي تطمع يعني قوله حتى تطمع فيه لأنه إلا مشاحت عساء وما يغطئهم ولا أغداءهم ما يملوش يعشيهم عشيهم ألا وقالك وهيلي وأزمانه عنده شي مطيس صلاف في الربط هاكيني لا عنده أش عنده هو الصدقة دايزة فيه النهار اللي هو الفاش عرفنا كان كارق في سطح مع الجيران عنده الحيفة دياللي إلع شبع ريحت غمالها كاي عطاط وقامت بتقديم العماره كلها الهتاف من اجل الهتاف من اجل الهتاف من اجل الهتاف من اجل الهتاف من اجل الهتاف عند مول الهتاف من اجل الهتاف من اجل الهتاف من من اجل الهتاف من اجل من ايه بالصح بالحق منين حن عليه الله ولا بالكشفة باش كاي يعيش ولادو ويخلص الكراه اناد كاي تزوج في بلادات في كل مدينة مراه ودار سبع شهور دلكراكات دل سالو دابا يعلم الله عشنو كاي تسالو في البلادات الخرين عنده الحق عنده الحق <تصحيح> خلصت سبع في فالدار اللي يسئم يا اختي من ما عاو تسلم على موضطر حتى بالعدوب غير احنا انشرو عارضنا وهذا ما انا يوم ان دابا ومنهم هل من شروعه بالفلس ها انا دا سيدين جيبو جوجت لأي دول ونزموا عليها تلخوتتنا لا وعلا ما لانو نزموا ساعدي بزمنوا لا بزمنوا وقالك وهنا فهات المستفى بالاتي بالاتي والحفا نتفع الاتفاء رمزيا سمعوني ايو الناس انا لازم ناخد الايد من عند الاختي ديالي عضل عم هاد العملية انا حيث غيرا يعني اجدار نتقد وش مات او او او مازال بالحياة واا انجي امليح ندخلو نشوفوه ونعملو الصواب والاداب ونمشيو صحيوا عاد نتصافاو ها اجهل الاشياء مصطفى انا مولات الراي والشوار ماشي شغل خمسة ايوا سمحولي انا خصني شيل للخدمه راني غادي نخرج على راسي بهاد التعطيله اليوم خصني صفر داير شهاده طبيه حتى نفدو المشكله لا اختك يا كلنا راه خلينا شغلتنا وجايين تابعين هاد شغلو يشغلو اي ابرومس ان وجو مع الناس الابيده الابيده الابيدة ريفه ريفة انا قالولي لي ما يمحلوه جيزيو جي اوهاها هاديك ها ها ها ها هي اختيكم سكينا ايه وانا مشي ونقدمها البنتي ما فيها بس تعرف على ما انخوت ولادها ويلي مصطفى أين مشات اختك كوب آه, اه كانوا هنا يا بلاتي بلتي أين بقيتوا مدهيين وستيد الحاج جنز عليه الحال أهوا هنا الممرضة أعطاه ليا ودخلنا لبيت الاخر أمي أمي ما تخل عيش بطل عروس سكرا مسكين اه بحيث فيه وقلقه ما يصافرش وما داشي الله شلو المعمود ده بشلو المعمود ارانا رغبت واحدة بمغرض باش يعطيه لشي طبي بيشوف ما يعمل له خليه بخليه وده بيرتح مسكين بقى فيه طعن في اظامه مسكرا عنده يا للا بن سيدي أه. سمحينا يا ابني وتتعبناك معنا اه تعبكم ارحا يا للا مولات الخير الخير مشيرا مسكين فعواد الوالد حرام هذا الرجل لبلادات اللي بلادت بشيت عالم بلتي بلتي بلتي قدي قدي للرصوف مسكين مازال دايخ الله الله مصابين الله خذوش ويا أنتي مرحبا بكم في قناة محب مسلسلات إذا هي المغريين كما كان جالس إذا كراسي الطاح مع الأرض ازتني قلت فيها أربي هو اللي يجازك أتقوه أتقوه أتقو بشي حاجة يشربها بلتي بلتي عباس عباس أخدار أخدار أخدار شفتت عمليه شفتت عمليه قرع دي فين هي هاي يا ثقفة ودريدين شوفو هاد حمودة بغير أرا رب اللتي ممزرو بين شي الرجل مسكين سخفان هادة قراج بناء الله بن مريض حتى هذا مريض هلا يمحنك يا بني. هكا هكا سيدي أعتق عتق بشريبة هبعدا هلا يمحنك الله بابنت الجود والعارات كايت محلو مسكينات الله الله ايه لا شوية لا لا شوية دابلنا لا نقدر نزيد بخيفة دابلنا ما تقلعش من هنا حتى يشوفك الطبيب الحمد لله بعد اللي موقع شادشة للزنقاء هاه فراسه مريض هو يجب هو وعده واخنا سارواجدنا الله يحلك من الردراء سكسين هم الردراء شاش شاش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 وشفتهم كلهم متحنن وكاهدهم مع اند مرضهم بس اه رأنت مع رأى من دقشي ابي بناتهم ما في عميتها ايه yeah. ايه اما انشي انا اما انشي انا انا يا وانو عادشي مصيبة ابيرة انا اللي صلحتهم <تصفيق> ايه تكو مارك على هادو تضول خليهم الله يجت في شيطانهم هي اذا بنت معهم ماشي معايا ولا اخفتي يكملوا بك خواف كان عرفك انا بالصراحة هاد البنت مبقيت كان عرف شنو تحترسها فالاول قال كوالو غير يطلقها وما تشوفوا ما تراه ومن بعد ما يبقت جرجر فيها في البلادات وقد لك حشو ما لازم ما نشوفه حق غير على عين الناس. إيه يا بابا. وإحنا جماعة تبارك الله جماعة رح نولد العائلة والراجل مشاركين معه الدم. لازم ما نشوفه وأنت ما النوعية واطلقه والخرائط. هل أنا بعد خلي تشوفي رجل أو مسجد يحس حتى ديلا شيء حاجة. وحب. الله يخلي خلينا نعشق ورحبنا بهدوء وسائنا وبلاد فضح العرب. ايه مصاب انتي اغير في صحتي ما وصلت الهنا حتى اصخفت وكنت جماعة بقى كان كل ما جيت شاي هرجع اليك جماعة ثالثة من رداك اخلي تولي الاختي اتعطينا رداك ايه هي. هيا تسنتي لي تسنتي لي يا دم انا تسنتي خدوش انا رغضي نشوفه ورشعه بحنا اما الفكرة دي اللي مباتة هنا غير زوليها من بالك نمشي سبارك الله الى جبناكم مننا حتى بحملوطي والريستورات داك الشيء اللي كان شي ما يمكنش ماشي يراتو الاخرين كيبينوا له المحبه والمحنه والاهتمام وانا نتمرجعه بحايله مع هذاك المريض ماشي با ولدي كل... ما هي اللي ما تقولش والمهم داك المهم وضرامل الهضره الزايده المهم اللي تطقعتو عليها قولوها راني ضايخ بهاد المشائيل وحتى نعاس ما شفتوش هذه اثر من 3 ايام راني عيت عيت عباد الله لحمي ولا اشتا وكتافي هاتلين ورقابي ولاو اي في الاوتشو راني قريب نطيح عيب الله عاوت عول غادي نشوفو ولا مرض ومن بعد لها مدبروا الحاكي المهم دابا اللي تصفقتو عليها قولوها لي راني ضايخ بهاد المشائيل وحتى الناس ما نشوفو شيء هادي اصلا 3 ايام لحمي إيه. ولا افته وكتافي ها والو عاولوا الرقابي وتقول حتى هما ولا ولا اي في الاوتشو واا انا عيت عباد الله عيت انا عريب انتحى عباد الله عريب و لي اين انا باش جلالي شي باس مكعين بابا نشوفه المريض ومن بعد لها مدبر و نحاكم المريض بعدك تأكدها بباس هذي كمرته الخراع ويلي انا ماشي تشخوها جلالي انسا يقدمو ضايت قيستر اعطى ادل ان شاء الله جاية تشوف رجلها في علمه تقولها روسع لباسات وماكياج بحالي لغادي الفرح ظاهرة في الشرم عرصع شي من شين ذاها اك فين تي دايرينش بين الفلوس هادشي لي تقول لي اش نقول لك تعبش ما يكونش شي حموده كايتهلا فيها اكثر مننا زيدي زي زيدي زيدي بتشوف تشوفي وسكتينا من لقي القلب لا, لا لا لا ما ندخلش عليها بهاد الحالة وهي تما بحال العروسه غادي نبق قدامها بحال الشطيبه ديال الحمام خير خليهم حتى يخرجوا عاد ندخلوا حنا ازيدي يا لالا السر راه ماشي في اللباس نتي راه حز مننا بصح بصح اخي عليها <تصع> ومتواضعه الله اللي خلقك بصح اخي لا شو بالصحب اشتدب انت انتدب للمولاتي رخص كي غيري واحدة الربعين ولا خبسين انفرية ليك فهمتي وتدوري بحالتك ما عاشك سوى رومياء مفصلة على قياسك اللي شافك يقول طري زيانا ما عاشك تحرقها <تصفيق> لك الرأس اي اي اي اي الفلوس اش كي كيقول <تصفيق> كي يقولها لي يا حمودمس كي الله يشافه كي يقولي انت يا حليمة غير يدخلوا الفلوس بين يديا ندور بيك دورة شيطانية ملكة الجمال عندو الحق حلق العويد يرجع وليد كل شي مع الزوق يا الله هم دخلول زيد زيدي زيدي ندخلو حتى احنا وخانا في هذه الحاله مزيان باش تغطيها الطريق وما تخليهاش شتو في الكلام ورا ما بقى وروح بسو الزيارة زيد زيدي في السرف الساكن ماشي في المسكن والحبق من يدينا سبق مم. وتباح من عند نفح والزهر في جنال نظهر <تصفيق> باز الزلال وفين عرفتها الكلام قطع الصي والنفس عينك. ها هاه ده تاكادير تاخيم عامل لي قلت لك الا بغيتي تفلت من بحكام انا أنا طهران فين السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام اهلا سيد الحاج ايوا الحمد لله على سلامتكم وخلاص. يا وليدي وخلصنا حولا وخلص راه غير سمعنا الخبر تالمنا ها حولا لا لا الله يكافيك السيحة المودة مسكين عيني. ما زال ما يقدر يتكلم يوه كيف وقع لكم مصيبة هذي ثبتكم علة صلت على النبي المكتاب لا لا المكتاب ما المسكين آه. شد عيني لا هز دي ما شد عيني مكيح العيني حتى كانت جيد طبيبة غير كتضرب له لبرا عاد كي يشوف ديك الساوى عبتاني كي يغيب يا ديك هذا مكتب عليه الله يا هد هذا مكتب يا شديد يا بي يا صبر ابني صبر يا صبر وكان اللي اعطار بي الحمد لله غير اللي بقبل عمرو خلاص أنا بعدين ما انظنش أنه نعمل له عملية جراحية في الرئابي ما أنضنش عادي يمكن إذا خرج على لي من هنا رامقها ما لا لحد لا, لا لا لا لا ما يفتحوا له شهاده اللي ما تكونش الله الله يا يا ربي ما قالت لي في الحساب هذا الله ولي يؤون انسان ما عنده ما يعمل هذا قلوا الله يبارك فيك باللي كنا هنا مو بالله الحاج مو بالله ايا سيدي وقل بلاقنا كله معه ورب اللي عالم على حسنا من جيده مو بالله غال لا مو بالله براء الله في أمينا ما أقولونه إلا مساحتفاء بلئنا واقفين معه بقلوبنا وفلوسنا وإلا اتضى الحال نردعو لو وذ اعدار دار, دار ولا حترجع إفان مبلغ سجل له مبلغ وقول يا سيدي بلي حنا راه غادي نسكنو نفضل في وما عندنا منها خرج حتى يتشافى ما عندنا من هنا نمشي حتى يدير له ان شاء الله مبلغ لا مبلغ اوا السلام عليكم وعليكم السلام دي دي زي رجلك مسكين غايب عن الوجود هكذا يا سيدي حمود عملت يا أبي فرقت معا كنت أصحى حفسك وجيت جبرتك كيف وغلى مقطع الرجلين ما يسمعوا له مسكين بلحقاه كلامك مبلغ على اللحلي ما مبلغ ما كان مسكين غير حنين ورحم قلب ميت سهل غير عباد الله يواش غدا يقول لك المتبوع هو هذاك تبعه تبعه نسأل الله السلامة ولا ما تمعني معنى علي من عليك بارك الله وفيك شتي فمك كلنا نعملوه هنا شي طب وشي ما طب شكون هدرك ولا الدعفي ولا في الزمن اللي خليك اه ده الله يخليكم غير بهدو يمكن يسمعكم مسكين وما يقدرش يجاوب ويتعصب ويتزاد عليه الحال ها وحتى الطبيبة اللي ترضليه الروح ما هي شاهنة آه أختي بارك أمسدك. اللي هو معذور مشي كان، معذور يا زوجة لك معذور هي قل لي مزوج بالفعاجر طعنة الفعيل فعاب الصحدي وبيجي جنت فيلك داك يا وجنح. ولا ولا ولا ولا ولا ولا بلا عقل فضايا. أنا ما كمل أمسدك. كما قادينا على صداعنا الشيطان وخليه الرجل يتسنط الله <تصفيق> الله يبارك احنا على ولا على آراطي. ما على عاد عبايلات فينا العافية في الأولوار يا الله العازم حتى نورك يا ربك الله وبرك الله يا دي ام انا الرجل غادي يموت؟ انا مريد مسئين بسؤال خليوا عني يا شيش غنيف اللي مريض بسكار ولا بالملحة هي هادرات وانا جاوبتها وهي اللي جبدت يا ربك الله يحتز بذك ضوارتك اخطفت الرجال سيتك يا الويله. انا اللي اخطفت الرجال اللي انتي عاد اقتربيك تسقب ووراتك ضغيات ستولي عليه يا ها هو هو اجل واو واو واو هو دين تلاه تلاه يا عضو الله وسمع هاد المجرم شنو كتبه هداي اهداي. هداي بار الله فيه ما تعبتيش فيه ما تعبتيش فيه عندك عملي علي ويموت فانق آه, آه. آه. آه. نافعاركم تاوى ان كان ولا بديهم دم للخصومات دبزو غير بشوية غير بالهمس أو غير بالإشاركة رامريض عباد الله رامريض خدس خدس خدس دوزي بحنا دوزي بحنا احنا لابخنا احنا عائلة محترامة احنا شديال عادل مصخ اي اي اي اي اي اقونا احنا فوقت احسك احنا اعودو للك اعودو للك احنا, احنا, احنا, احنا, احنا جاير من هيد تخشي با با دوش صالك الله اوفيك اشهد المعاني ايه والاها ابنت كله بتاتختي ايه والاها كلما كنت مشاركة طعام مع السي جلالي كنا عملنا هنا شي طب و شي مطب احطو حدها عندي في الدنيا ونمسك نعب عليها عظمي بارك الله فيه بارك الله فيه بارك الله فيه بارك برد العصاب برد العصاب واطلعوا البرد شوية اللي وقع في الواعي هو سؤتى فهم أبيروا هذا مآل صفي هو الحائق الغلط يستحمداء ايوا حلوا هاد المشاكل يا السي طارق مو سيدي مو بلاغه قول له هادشي اللي عمل في بلاد النصرة بحزاف وخايب التحقه مو بلاغه له الله عمل طارق وتاوي لهاد المشاكل اللي يعمل مو سيدي مو بلاغه اما انا اما جهاتهم مو مو غادي اختارني انا حليمه تشريفه الاسراره الصباره الحشوميه ولا تحياه الشدن عرس بلادي اياه بلادي اياه يا بلادي اياه وش كيف جيت فاز وجه موكا انا موكا اواصيك تقلبيني يا اخت شوف صافي زبيرا <متصفيق> انت <متصفيق> تخرجوا صافي الزيارة انتهت والسيطرة انزعت الغداء ونعملوه انا ما بقيتش انا ما بقيتش تقدر نشوف هذا المنكر لا لا لا الناس ما بقيتش تقدر بالهضر كان عارف الدباس ديال الناس المعقلين كيكون هاد صامت رمزي شوية دي السمت شوية دي العسل أولاس للجلال يا ملعقيد يوه هدي وهاد... الامد خلوا ينادرون تعلّموا وهاد... يا رطيف يا رطيف. الام ده بولي أطيقوا له زيد نقص اللي أين هو هدي الرجل <تصفيق> المعطوم سئين يزوز بثلاثة ده بللي مع أسباحها تسلب طلاعه السلام هاي دي لاب أبعمره أما يلقى تبع ليه والدع غانرت حقونه والغازي يقصد بلده يلا الله الله الله كلام السحابة الله وك وك الحق. الله يخليك السيطار من إلي في قد حمود صاحبك صاحب العصر قولي استاد تغدين شاء الله غا تجيب معي جوش لا دولنا يا بشي طلقوتي مياه مبلغة سيدي مبلغ مياه الله أعلى رحم إي لا عندك شي أخص ما تطلقع بس غير طلقع ما أنا ببت هنا نبت إي والله يبقى الساعة هادي النفس إي ولا لا ورينا النفس انتي ورينا حنتي ديك انتي يا مولاة النفس اشكرك انتظري <تصفيق> اين تلقى <تصفيق> يا تلقى دابا تلقى اللي عند أم دابا اين تلقى اين يحل عيني تلقى اين تلقى اين تلقى اين تلقى اين تلقى اين تلقى من تلقى اين تلقى اين تلقى اين تلقى اين تلقى الله تلقى اين تلقى اين بلتي بلتي بسيطه اضلق في فمني فقه اعطيها له وقول له راح لي مشرة لك هاد الحليبة وشوية ديال فاكيها اللي كاتبغي ابغى شاي كيبغيها ومشيلي لك انتا الحمودة وقول له راني كل نهار كان جن طلع ليه وصار اجيبت لهم معياد لشموم ديال الورثة عمسكين ما شافوا شي وصعدت فتوى عدوت الله مو عدو بالله لا مو بالله ابغيت لك عدوة يا العدوة بصح <تصفيق> جاي مقدنة تجي للك نواصه هي مليح نطلعوا في حوالي في محطه الاطار ونقعدوا نزاج وعادي با ما نعملوا الا من ألم الرجال وهاد المعقول وهو ادري وهو ادري مع السلامه الله قداش نعم قداش دوز ابني حتى حنايا نمشيو الجدار الجداد لا لا, لا بلاتي ما عندي ما نقول الطار ما نقول لا ارتيني في ارتيني في ارتيني سي تسمعوا شي ستار لما سمعنا الخبر الرائع ديت خبرت مراته وخلي بسئنه في واحد الحاله مراتي اللي ساءنه في دوار اصبا يا هي اللي عند انا انا عارفه يعني ساءن تما معلوم واش عندي ام غيرها الله يسامحنا من الجنوب يا كان حتى تنتبحل صاحبك اعوذ بالله لا لا اما اللي هي اللي عندك تدفني ولا ندفنها هذا هو صدع والمحبه انت عمرك ما تخيب حقا انا والاخلاص شي كبير في الدنيا انا من نهار توفات مراتي الله حمها بقيته الجلم قبل وليدتها هو ما يقولولك واخا هذا حموده قدي في السنه الاكبر مني قال وعمري ما فكرت الحماق بحاله ابدا أوه. ايوه ميلو ميلو فرع ابير بين اوبين هذا المرأة الوليد فرع هذا هذا فقرون واش من فقرون غير ذكروه بسكين ذكروه بالخير ما عفنش حال بقينا معه هالقفاصي الطهر حين غادي ينزل هالو عرى جبت له فيها كل ما اذكرتش فاو النسان زيدي هالقففة الليل تحت الله يجيب لي فهم بنات الناس بنات الجواد وخلاص احيانا وخلاص الرجال عمرهم ما كايت تاقوا الله ارجل ماشي يقولهم ايف ايف ايه ايه ايه مع مرفق ارجي بسري اعلم من الله الرحمها اهه وتعلمي وتعلمي ايه بصح ايه بصح ايه وعدوزو بخير والحمد لله الاسلامة الله يجد فراحة هاجي عندها يتنسي شي حاجة من هذا الشي لعننا غير فئ فئو ونصحو يرجع لطرق رايس مع رايس مع الاشي موب الله اسيدي موب الله لا كاين سما امسكي والله انكم <تصـم> فهاد الساعه خلينا له الراحه زيدو زيدو كازيدو ما شاء الله ما شاء الله والله والله الله هلكوني تعبوني نشفوا الحلقة الحلق ا بالله سلم هادي سمعتاتي فيلم دايزور كلام <تصفيق> انا انا والله ما قضيت نسرق حتى شويفه فلاله خدوج مسكين ايوا كيف جاك هذا الشيء هاد تيكون غيره منا اللي دمع شي مول البيصري كون راح نعمرنا له الحانوت والسلهه اللي تحت الفرج ديالي <تصفيق> يعني هذا الشيء اللي داز كله قدامك ما هزلك شير ببودنك ودنك اودي قلقاتني هذيك حليمه في الاول كانت خذيتش بالصدع بالحق دليه وش الله يهديها أزيز عليها واخاكك ايا دوي كيف جدتك ها؟ قدها وزين وقيمة وفلوس دوي بس عليه هما ناس مزيانين والحق يتقال ايا واخا هاتشي كله تطم لهم ايا ما عارتشي شنو عاجب لنا في الطم هذيك المراسبح الله العظيم كاتفرضها عليها راسها عندها شي سر ايه بالحق اجمع كل شيء وبحال الطيبة للا ساميرا ما في الوجود كانت لواليد الله يرحمها من اللي كنت صغير دي ما كاتخل عني لما كان بغي نخرج نلعب في الزمقة كتقول لي عندك سله القلوب راح كاين سله القلوب في الزمقة وعمري ما عارفتها سلة القلوب فاعرفتو اليوم سله القلوب شكون هو واضحي هو انت انا دي هاد المصايب كلها ومع ذلك حتى وحدة فيهم ما تكلمت على الطلق جدين او على الاقل قالت فيك شي كلمة قصعة عارفتي <تصفيق> علش حيث بارك الله فيك انا عارف نختار شريك حياتي اياه اياه كل هوا مواهبوا ومعطاه الله وكيف تخيل النهاية دي لهذا الحماق لا فلوس عندك ولا صحة لا زين ولا مجيب كري اي واللي حب الورد كيصبر اخويا الطار على الشوك وانت اواد الورد واللي عشق العسل كيصبر على قرص النحل وانت اواد العسل اي ودا بلي الله انت كتشوفو قدامك ياك ما خبيت اخويا عليك حتى شي حاجه لا وهذا اللي مخرج <تصفيق> لي العقل هيا يقول لي هات شيتي المرسطار درت بناقصه خي المرسطار انا فيه على سنفارقو وليت مشوق لهاد القصه ديالك واخا غنيوني ما نتفرقش معاك استعد اخاي حمودا استعد ها نغمض عيني شي حد حل عينك مليح طبيب بابا في القلوع مجيء العندنا بلشك أويل الطويل الزارم ولا تخل دخلت عليك والله الله. الله الله قلبك يزدح خويها <محن> قلبك <محن> يزدح عندك يسكت لك القلب حاول على راسك <محن> يسكت لي يا خويه ما جاتش <محن> هاي يا وصلات هلا هديك مليح طبيب في القلوع في في عشك مجيء العندنا دخلت عليك بالله الله الله الله يا أخو يا قلبي كي الله عندك يسكت لك القلب حاول على راسك يسكت ليلة ما جاتش هيا وصلات مساء الخير مساء الخير الله يسعد المسألة الله ولا لا يخطك الله الضارة لله عظيمتي كان مت الله. <تصفيق> لا, لا لا لا ما كان بس بالعكس ردود بسيطة مسألت أيام وتخرجوا في حالكم من هنا فالحقيقة ما كان عيسو حتى بحاجة بعض المرات كيف يقالينا الحريق بالحق بشوي عاركم ضربوه لي فلا كان تهدنو ضغط هائل دير هاد الميزان فمك هل فمك؟ هان هان لله قالوا لي كان عندكم صداع هنا بزاف شي ما سقل لله فمخ لوكم شي ترتاحوا ايها لله هادوك هادوك هاي هلا تنسبوا الله يهديو من الله سيد شو زولت الميزان من فمك باش نقدر نهضر مع زولا لهناوم خصك تكلم معي لا سبكة سابقا السيد طاهر راهو واحد الفوضى كبيره فوضى <تصفيق> <تصفيق> انت حر سيدي تكون مزوج حتى بربعه الله يعاونك انما حاولت ننظم لهم ايام واوقات الزيارات الحمد لله اني انه بديل زياره <تصفيق> للمستشفى مادامو ما متفقينش المهم خص الاعصاب ديالك يبقاو مهدنين ومرتاحين يمكن تحدث الكنكسة إلا وقعت شي معركه قدامك ها ها لا، هالو ها للا عامل طهر عام الفرسول كان ينقل كله دي غير بي وعمل بحالي وانت بقي مزارك حدا في حمودة <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا واشكر غدي يزورني أنا مقطع من شجرة نحن لا رحيم من غير كنتي أنا يتيم يا دكتورة يتيمو بكوشو دخل صقرة سيد الله العظيم. أنت فهد تينه ما عندك الأولاد ولا زوجة ولا. وااا <تصفيق> بعيد هالك مثل المرة. وقيت وحداني. مراتي الله يهولها برحمته خلحتني الجال. ومازال ما كمت حتى 35 عام في عمري وقعت لي هاد المصيبة. تين <تصفيق> <تصفيق> حلو حلو فمك. آه لا لا ما. اليوم تبعتوا مرتاحين أكتر. غادي ننزلورج لكم على الفراش. مسألت ايام كيف قتلكم و... وتقفوه على رجلكم انا هذا والحق مقلوه على هذة اهتمام الرعاية اللي كانوا وجدونا ما كرتين بقديمة غير هكذا انا انا مرتاح يا دكتورة مرتاح لا لا بلا هذة مبالغة حتى شي واحد ما كيتمنى يكون في هذه الحاله ديالكم صح نعمة يا سيحمودة اه لا لا الناعمال كبيرة هي لما يوجد الانسان اللي يبر به احنا ما غير بالواجب مع السلامه هو كان صافي يا دكتوره ماشي دخلتك هذه هاهاها متبوعه بزيارة اخرين تصبحوا على خير هيك خيرك اكتر خيرك لله سميره صافي أبقى لك غير طبيبه حتى ياتي تكدب عليها يا شنو مولاي بغيتي نقول صخت الخبر لديك الفضيحه قلت لها هادك من جيتك ولا مرادك نصرحها نصارح. باش نحطم مستقبل ديالي وش جميع الناس عندك بوالوغ سمان انتبه وحدك الداكي والفايق العائق. حيلة بسيطة ودوزنا بها الطرح بسلام ضيدي كالطهر لو كان تشوف اللي كيكدبوه غير تبقى حالفهم قدامهم الله يحفظني منهم من عرفتهم انا ظرفت قدامك وما عرفت بس ندافع على راسي اه واش من ربح عندك يلا فضحتيني والو غادي غير نتحرم من هذه العجيبة العجيبه النموذج بحال قليل في الوجود شوف دابا خليني نغمض عيني بصح باش نقدر غدا نواجه المواقف ديالي مع الأوليات هاي تهلي تديك عينك وتناس باز واللي ما عجبو حال يشرب البحر عرف سي ارا كانت فرجة قد قتل بالضحك العيالات من الشابتين فقنت والمساب فقنت واجدب على حقه وطريقه ضاعت لي هاد الفرجة وسيد لي صخفلكم على ما قال لي يا بسلام شي واحد جاتو النفس على بنتو <تضحة> نقلنا الجناح اللي فيه الدكتور عبد المجيد مرد مسكن بالسكر حالته قبيحة بزاف تعال مسكن كنستغرب تغرب لهاد العقليات زوج بثلاثه ووحدة ما سيقى الاخرى الأخرى وكل ما تفضح دابقى كيفاش هدي مكان يتعرفوا الخوت بعضياتهم وكيفاش هدي تكون علاقتهم لما يكبروا كاللي ما كي يجبر ساعدته إلا في خلق المتاعب النفس والأخرين واللي شاف هاد الطهرم و هاد المشاكل ما يدنو شي قادر يزدج على بيضها طهر ذاك الجريسون عجب عجب انا ضمنت الاخر هو والزوج مم. بص بص انا مره وحده محيراني <تصفيق> طيب هانا لتحس في الراديو سبحان الله الي سول علي اشي حب اخذ دكتور ايوا ايوا ايوا من اللي اقول خبار عمل حديثة كلهم العيالات اللي مزوجين به بدأوا كيجون لمستشفى اللي هنا الرقي الرقيوق اللي غادي تقرض مزوج بكثر من ربعة اتعدى قال لي اعطاه الشرع ايه كيقول له الطعر باللواثي غريسون في الكار فادك في الغرفة 28 دابل حد الساعة يكونوا جاء وعندو شي ستاديا لعيالت هاد <تصفيق> <تصفيق> غريسون عامل هاد البباع ايه باز اذا خصويت زار قول لي وزع مدبر مع راسو ايه على ما سمعت مدبر مع راسو عنده فليسات صحح ابقى ابقى انتم ضيح حياتك <تصفيق> <تصفيق> او اخي يكون فلوسوا اللي كيفاش غادي تكون هاد الحيات عندو كلهم خصكتوب بعدها تشكل فرح فرح جد السره دي يلوح ده البد تغير لي جاول عنده لحد الساعة يا ألم الله بش حال فانقو يا سيدي عيش نهار سنع خبار لا لا لا لا لا شي حاجة واقع وحنا ما جايبين رسنا خبار السيحمود اللي كين هو اللي قتلك تعطت الأوامل جميع الممرضين والممرضات والحراس والموضفين ليه نفس بطر بش يهتموا بناحنا فوق الحدوك لس بزاف الشيء ما يمكناش كنرتاحوا في الداخل وفي الخارج حتى من المرضى كايجيو يطمنوا علينا حتى من العساسه اللي مهمتهم يقوا في الباب واش الشي الشيء كيدخل في الراس ويقبلوا العقل ايوا سيدي الا حبوك <تصفيق> ارتاح سميره <تصفيق> الدكتوره هي موله <متت> هاد الاهتمام كله اش غادي نقول لك الله عند راس ضعيف بحالنا اه عملوا النبحة صندوق الفراجة <تصفيق> ايه ومعتمين بك انت بالخصص اعجب يا اخوي على السعد ولا عندك اراني ضايخ بغيت غير السول على هذه السير وعلى هذه الزيارة كلها هذا السؤال غادي يكون بهل ما قابتش انت مريد وعباد الله كتزورك اش فيها ما فيها بس ما احنا غير مؤمنين يسولوا علينا ونسولوا فيهم انا انا غير غادي نوقف على جليه ان شاء الله غادي نمشي نتسرى على هاد المرضى اللي هنا ننظرهم وناخد بيديهم على محل نترك فواد وانا فواد وما تفاهمناش ايوا دا دابا انت هذه قايتك ديما عامل من الحبه قبه البيت عامر بخيرات ربي حثهم الممرضين هما كيجيوناش بيديهم خاوين ها مول الحليب ها الرايب ها مول الليمون والليمون هادشي من الله والوالدين ولا قل لي قل لي تذا هذي نقولها لك كليتك شيتاي لي ما ما موالفش اي بنعمه دا شي طاح لك العجب يستحيل يكون هذا الشيء طبيعي او عادي قلبي وعقلي حاضرين ديما معايا ما يمكنش ابدا هو انا اللي تتكمل عليا هو هذوك جوج المرضى اللي سلموا عليا وناوني وقالوا لي نتا السطار بطل عظيم انا بطل ومنين حتى لين ما عرفتيش علاش لا <تصفيق> حيث معاشرني <ما> <تصفيق> اي حقيقة اللي يعشق خصو يكون بطل في الصبر ولكن منين حتى لا لا لا ما يمكنش هاد المره لازم نبحث على راسي خرج للعقل هذا قلت لكم الهلا انتهت الزيارة وصدين البيبان ممنوع الدخل ممنوع الدخل اسمع سيدي شوف من حالي الله يخلي لكم بيداتك راني جايه من اقادير غير نشوفه نرجع للكيران نصافر ما كان عارف حد نايا ما عندي لا فين نمشي ولا فين نجي قالكم قد هكذا احيانا عليكم لا لا سيدي عندي الحجة عندي ولاد جبرت كان كدب يدي فوق يدي يعني من غادي يا راجليتي ديليلي يوريك ما يفزعك لف في صحتك ولا في وليداتك كريسون في الكار عمل حادثه وما عرفتيش شنو وقع له اه كريسون في الكار شكون اه ذاك عبد الله الطار بالوافي اي يا سيدي اه وكيفاش عرفتيه انت مرات الطار بالوافي اي يا سيدي الله يكثر خيرك هي نحله ولا قوتي الا العظيم العلي العظيم ماله يا كما ما تسيدي لا لا لا لا ما تخلعي شيئا لا لا ما عنده والو ما تخبيش الينام زوجة فيك انا فعارك ما تخبيش يا لا لا غيرت ما اني راصح منصور جو روح وخلاص الله يا سيدي فزعتيني و... وكيف عرفتي؟ لا لا رجلك السيطار اصبح مشهور عندنا في هذا المستشفى اكثر من الاطباء ويلي مش شغل ما فهمه والو عبد الله سي عبد الله كاين الاخ عرفتش كون هذه؟ ش كون؟ رقم سبعة مره الطهر بالوافي <تصفيق> <دوم> يا مامن واش بتي اللي قلت لك هلالا ضحية؟ ش كون؟ ش كون انا؟ راني راني ما فهم اوال الاسي دي فهموا الاسي دي اش كاين راح اقولي غادي خرج الله يخليكم ايوه صارحة صارحة غادي تعرف غادي تعرف. بحال هاد المصايب خصت فضحة <تصفيق> امو يمتي امو يمتي امو يمتي اش نوت رجله اش وقع اش نوقع الطهر غير قولولي اه انت لا ما, ما عرف على رجلك الطهر والو لا لا رجلي حنين مسكين قلبه كبير وانا والولدات هو معيني ما شاء الله ما شاء الله ايوا <تصفيق> ايوا ايوا ودرويش وداخل صخراسو اعجب لها الناس كيفاش يقدروا يعيشو بمية وجه <تصفيق> ويلي اش نوقع الطهر واش مرضكم الطهر للو تقتلوني انا مزاوقة فيكم اجي اجي لا لا بلتي فين غادي فين غادي يمدرما طهر راما وق أنا... انتي اللي واقع لك ألا لا لا شنو اه قالي أنا أنا انا ايوه بين لها بين لها ما تخليهاش تبقى عايشه في المنكر والخداع والغدر هذا شي حرام السيد. يا سيدي حرام حرام عباد الله الواحد هو اللي ينهي المنكر انا مفرسي ما نعاود يا سيدي انا بريئه ما عارفه والو كنخدم في ديور الجواد الناس كلهم كيقدروني وكيحترموني كنعاود راجلي مسكين على الزمن وكان جزرابي بسكينا يا لا يذكرني ياك ما, ما وقع شي حاجة على الولادي ياك ما وقعت لي مش يمكره غير مع الجيران معنا الجين اتهدني لا تهدني المسألة راه بسيطه راه غير رجل كعمل خبلة في الدنيا خبلة في الدنيا الطاهر تدري ويش الطاهر اللي يحسو كيمشي في القوابس دبانة يا سيدي ما كيقدرش كي شي اديها عشرين عام وانا مزوجة به وعمرك رام العار ما خرج من فمه هش من خبلة سرق فهموني انا فعلكم فهموني انا فاركم يا سيدي طار بالوافي القريسون في الكار أمزوجي على اللبس تاء ام السبعة، في السابعة رجلك على الليه، رجلك ضرب الرقم القياسي في الحماق وخرجال العقل وعيالته كلهم جولنا البرح وعملوا في ضيح حتى ولا رجلك على اللابس مشهور في المستشفى كله وواحد مسكين من نسابوه الزوز خفان لما ساق الخبر ورامز مهزول الجناح ديال المرضى بالسكر حالته ما فيها ما يتحكم <تصفيق> استا بلاتي بلاتي بلاتي انا تاكل كرسي كرسي انا لالا قلت لك غازي هاتني اعصابك لالا ما يهمش هاد ضربو الجايحه وراها ضربه هاد النوبك ضرباتو وخرجات فيه حاولي على صحتك غير حاولي على صحتك وحمد الله حمد الله اللي فضحو باش على الاقل ما تبقايش عايشه في دار غفلون يا كتار نسيتي العشطة والحارة والسلوة والمح يا تار يا كتار نسيتي فتحيتي وصبري معاك يا تار صبت وسخ الناس باش نعاونك يا تار خدمت في الرحبات الزراع يا تار باش نقري الولاد ونعاونك يا تار وكتقول لي يا رزق قليل وكتقول لك الصبر مفتاح الخير يا تار احيانا دا برو بيحني يا ويرحم ويسرع علينا علم لي علي يا الثار علم على علي لغدر ويسرع ويسرع وحده يا عمار لا بدقة وحده أسترع ماشي وحده ولازج ولا احتار و بعاسترع ودقة وحده سير ياتر ليعطيك شي جايحة عبد الله عبد الله ساعد الله يستعليك مشي لعندو مزيان يشوفها في هات الحالة باش عرف عيلو معيبو لا لا لا لا ردي مشي لعندو مشي لعندو طبيعيه نمشي ونوريه ونبين ليه الغدايد ديالي ديال 20 عام ونموت حداه ومن بعد نشرب من دمه شوف من الله. دمه من الافضل بلا فضايح الا كانوا العيالات الاخرين نوضوا الرعه هنا من الاحسن لالا انت تكملي على صبرك والا غاديين يردوا فينا اللوم حنا اللي خليناك تدخلي لعندو هي هي راه حنا غادي نمشيو مع الحصر أنا راني غير حارس والسيد عبد الله مسكين راه مساعدهم منو علينا كيف قلت لك نخليوه تدخلي ما تجري الناشي مصايب خرين اللي مع الناشي لها حل احنا غير بقيته في قلبنا بصر احناك بس ادي ما تخافوش <تصفح> غير نعرفو بجو وحتي يخرج عادي كل مع الهساب وابحالاكو واخها واخها واني ترى ما بقى الولو يخرج يا <تصفح> ليس باع يا عباد الله دا ولا غولا دا ماشي بنادم ولا وحشة عباد الله انا هاتشي ما بغاش يتساع ليه في دماخي هراك انا للا مكفس من هذا النوع خليها الله خلاص والله يدينا فتدوق بالدلام وش حال كيربح كي وكيف كي يخمم. وكيف كي النعاس عشرين عام باش يمش شي حاجه يا عباد الله جبرك يا للا وبكوشة بزاف علا نية وبزاف على بكوشه هذا هذا طنوليخ الكبير هذا يا عباد الله ممتي يا ممتي نيلك دزتو عن داس يدري بزوجة في كونه لا الله يخليك يا للا احنا فعارك الله يخليك بلا فضيحة سير سير مع اخوي يا عباد الله سير سير طلع للطبقات ثانية واللي لقيته سولي على بالطهر اي قلت لي قلت لي بلي مشهور عندكم هذا اكثر من الاطب عبد الله اش دار لك طلعوا نتفرجوا شي شويه طلعي للطبقه الثانيه ولى لقيتيه سولي على بالطهر قلت لي قلت لي مشهور عندكم في هذا المستشفى اكثر من الاطب عبد الله اش دار لك طلعوا نتفرجوا زيد فكره نسبه شوف شوف شوف شوف شوف راه وقفة ممرضه كاتسول عليه بغات تتاكد من الكلام اللي قلنا لها فعلا راه وراتها منين دوز شوف راه كتشمشم هذه ديك سعاد الممرضه امشاد تجمع لها جميع الممرضات فضوليه حتى هي طالعه عامره على الطار ها اللي عملنا راه ماشي هو شنو جاما قاعدين نكونوا سباب هاد المريض إلا وقعت له شي حاجة إلا حمد البن نضار قوجهنا ما شفنا ما سمعنا شوف شوف شوف عوطيني راه وقفت واحد المريض كتسوله عقلها راه غادي خرج عارفه ما كدمناش قلنا الحق اشكون هذا اللي ما كيعرف شي الطهرب للوافي احنا ما امنا ولو اللي كيشطح ما كيخبي كيخبيوشه دنبو على رأسه سبعق وغير اللي قالوا دابا يعلم الله شحال هو خرج للعقل العقل هذا هذا سيدي رأحادات غريب وغريب من نوعه <تصفيق> هيا اختارت هاد المرة الدكتور فوزي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على ما لا الدكتور فوزي ولا عبد المنعم واحتى البروفيسور الجلالي كلهم استغربوا لهذا الحادات الشاد <تصفيق> <تصفيق> الدكتور عزيزي قال اربعة قبلناهم ولكن سبعة هذا طهر انسان مريض عقله خصو علاج لفسي <تصفيق> عنده الحق الطهر خصو علاج هنايا مازال كتسول عباد الله شوف شوف شوف, شوف عوتاني راح وقفة مع الدكتوره سميره عوتاني شوف هاديك تعطي حتى تفاصيل كامله لانها مشرفه على الجناح حين كان الطهر اه خاي الطهر فاين سبح ها ها داتني عيني شويه والله كان احس دباب واحدة الراحه غريبه مرتاح وقلبي منصارح بحال لها ملكه الدنيا وما فيها بالحق بلي ما مهنينيش على عويشه مسكينه يعلم الله على حالتها اي وش غدي يكون بيها دي اغير فرصك هاد القلب الرهيف اللي عندك ما غديش بك الخير خويا الطار كان خملها في التعبد الصفار مسكينه كتحبني وما توصلنا حتي تنفخ عينيها بلبكه هاديك المره اللي اعطاني الله نعمام من نعام الى غير مرتب الصخانة شي نهار كرج برها غاديات حماق اخويا اش غادي نقول لك الله انها لا يثق لعيالتي اخويا عليهم انا ايوا ماشي كلهم بحال بحال بحال الرجال تماما كعيل القبيح وكعيل المزيان بارك الله فيك سماني احنا مخلقين شي مضرع عوجق <تصفيق> وهي لك غير عليك انت انت اضلع كلهم عيوز ها ها ها تدعوية وصلات دف بصلات قدف متعوبة سمحلي من النوبة مازال ما صفطني شي يا سيدي عينيا لك فرحه على سادك. ايا وتفاشيش عليها شويه تفع كبير ها, ها, ها. اهلا لاله عويشه ليلي يعيشك يا بالغدار الاخر يا عدو الله اه ويلي مال هذه اشو قالك لي هذه المراه ياد يصف لك العمر من هنا للقبور اه الله عتقول <تصفيق> <تصفيق> انا غادي خليكي تقولي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله بعد الله يا الله يا الله يا الله يا شوف شوف الله الله الله تعالوا نيجي ليش يا الله تعالوا نعجشيطان تعالوا نجتمنا تعالوا شيطان تعالوا شيطان تعالوا شيطان تعالوا شيطان تعالوا شيطان هذا رأب مستشفى هذا رأب مشي صوت يالله الحمد لله الله الله لاليوم الحمد لله نخرج بحالي من هنا هذا الطبيب رجل عظيم فقلي فأنتك لو رقدي الدواء اللي قالك نشري آه آه هاي هاي يا سيدي هوا قادي اطلع الانسيب كل ما ألا لاش. لا ما لاش، اختير عام شكل عنده ما فيها بس ما فيها بس نود بشحن صفر البلد الله الله ايه ولا ينفضي حادي عامل نسيبك مصيبة وخلص معاو التاني على العفية الفق العفية نسيبيش على فيه العفية <تصفيق> لا جات مرة اخرى عاد ساقط الخبار أنا ما سمعت قالوا لي مزوج بستاول سبعة وادحمق هذا. لا لا <تفيق> لا. <تصفيق> سبعة سبعة. أستدي ما هي المشكلة الولد يكون مزوج حتى بآلف. لا لا لا. الولد خف مشكلين. شفتين شفتين. بس بسينا نتاعناش الكل كبت كبت معيا لا حولا أنا أنا بنوي كذي أستدي. بدي خلاص الله يديك شحال فيكم ديال الفضول دول البيت بيت المعقول خون. مو هذه مشكلة هذه. أستدي تدخل سكراس كشوف تسوين كل كيف تقول الله يا هذا الرجاء ده سيدنا الوليد ما شفتو كيف تراجع من البر حتى اليوم تشفت عيني بقفتي اجي اجي نكمل بك كمل يا رساله نتيك مالتستا ولا كما ادوي اعدل هي لا تسخني شبهاتك لدي المسخن لا <تصوتها> يدفعك عباد الله ارجع لنا هذه المصيبه ابا عبد الله أحيانك. ارجع من هنا يا اه اه اه اه اه اه اه حطم شتاكلها فضمها مع ديك لهي الشوريه هاي طهر اهي طهر فان غير بلات بلاتي بلاتي نضربلو شي بره بلاتي بيني وبينك هاد سيدي تساهل هادشي اللي وقعلو مزوج بسبعه ماشي احمق هذا هذا خصو يخرج في الجرائد و يتفحار بلا عفريت لا خو شقول سي مزوج بسبعة وانا مع شروقان غزاله وما عندي اخبار امي <تصفيق> همش واخا نبيع الدبليج لاخر نبقى هنا حتى يبرا حمودة عاد نمشي لا لا لا لا اعطوني ورقة تعد دخول لانه اليوم منه الزيارة حرام عليك تضيع رزقك على رجل بحال هذا هذا شغلي انا وانا مولاته نعمل براصيل اللي بغيت انا فارك اخي غير سعف معي ما عندي حد من غيرك اه حتى اليوم ايه ابا الناس حتى هو انا سيبستفار اه اسلامه يا صاحبك غير ما كيزيد يعقد المشكل حمودة ومشكور من غيره على ما سمعتوا على ما حكاولي البالح كيف خرجنا من هنا يا جاوا عيالات خرين عاد تسقوا الخبار واليوم رأي جات المرأة السبعة اه المرأة السبعة ويتش ويلي حمودة مزوج بسبعه سبعه وغير حسب المعلومات الأخيرة يمكن عادي تكتشفوا عيالات خرين ما نعرف <تصفح> مم... انا الوليد غير سمع الخبار عاوثني يسخفنا مرة أخرى ودخلناه للعلاج هذا الرجل تحف انا نادره ها قليم تلو في الوجود <تصفيق> جاي نشوفه خسرها بقية باقيه فوق مع وحده انا ما بقاش عندي الوجه باش نعود نعتب على هذا المستشفى ولينا نضحكوا ولينا نضحكوا قدام الناس هاكي <تصفيق> هاكي هاكي هاكي وقف تكسيري شوفي انتي وخلينا انا وستي مصطفى تحت حدا الباب سبعه لهلا يحيي هذه اللخره تخلي القفة عندك ماشي ديال وجهه هاد الشيوات اللي شريت له والله لا شافهم اللي هلا يتكبرون لا لا بس لا اللي بتيتي بدايرك تتراجع مع دماغك المهم شريشو شوفي الحوال كيف عامله وارجع يضغيها نزلي نزلي يا أختي شوفي مع عقشي صرف خلصي التأسي الصرف اللي أنا عندي شرينا بيضغي الله عندي غي نزل عندك تكون نسيت الورقه ديال الدخول عند ببن هيا معايا بسم الله يا سيدي هاك وهاه ادخل غيرتي تشوفي انا بصراحه ما بعيش امتى اداء المستشفى ولا المشاهيده لأشيكي قطع يا خاي يمكن يكون حماد فايق ويجبرني انا وحدين لا لا حشوما لازم ما تدخل معايا حتى انت ما عندي نقول صبعا على خطط إن شاء الله شو شو شو شو شو هذوك صحابك شفتهم انا كي واقفين ولا غي جابلي ربي شو ايه عباس ومصطفى قول الواحد اين صدر خطاق ومنطار اهلا لي اهلا بسلامتك اهلا السلام ورحمة الله اسمعين <صوح> جي دابا دبا دا نخلط لي. ما تعترسي ما تعترسي لا ما تعترسي استيجيلة لعسلامة <صوح> الله يسلم أم يواش هاد الوقفة في الباب <صوح> <صوح> يا جبك الله اسمع آخر الأخبار الله يسمعنا خير أي ما اين <صوح> ايوه أحكي له لا لا أحكي له نتاسم سطفانا الكلام على حمودا أطلع لي في الرسم أحكي له انتانيت بالام منزل علينا وخلص اسمعها سيدي <صوح> يوه سمعتي الحكاية كيف عاملة انتي غير زربتي وهجمتي علي وموتتي في <صوح> سمحي لي على بن سيدي غاني تعميت ما بقيت عارفه ما نعمل مسكين الطار ضلمت وتعديت عليه ولا اني ما كاينش اللي ما كيقولش في المستشفى باللي الطار ولد بن لوافي مزوج بالسته وانا ياك بالسبعه ايوا حكايه داك اللي بيض بيضه صدقوا جوج كتعرفيها اييه كاينه الناس تبغي على ماشي على ماشي قرقبوا النب الله يتبقي السر اوه افتش غال نعمل اوه قد نرجع لي عندو. نطلب منه السماح ونشوف حالته كيف بقات مساكي ولا اخلوك تدخلي. ولاو حاضين لبيت خايفين عليهم هذه مغربة هذه. ايه حكى ليش يحد نكدبو ايه سيدي ده ما القضية ولا تهى او ده اوه شنو سمعتين منو هاد لي فين كان مخببك والله ما تنفعنا غير الفئر اللي قعونتي البرح الجوج ديال العيول نجيبوه من هنا والزمع الليه تطلع جامعة شاملة ومن بعد ما نتابعه في المحاكم على النفاقات قول يخرج من الصبتر دريئة للحبس معقول معقول هذا هو الحق وهذا هو الحد يواخس اول وحد يعني اول واحد فينا انا اخطف ونبرقه فيه بالخاطر ولا بسس وما نتفرقه مع حتي تطلقه بالشرط اللي نبغيوحنا معقول معقول حتى انا متفق حتى معك واختي التاييره متفقه رابدتك الطوار بحق وعوداه راه راه راه راه رجل العافيه و الدماغات ما نعطيه شي فرصة ما نعطيه شي فرصة يضحك علينا مره اخرى ابدا منجيتو نعملو و نترجا و عينيه 100 ايوا نطلعو لعندهم الفوق مشيو الخوت ديالنا يبر وفيه لي يتسمع لينا حنا عطنا روحو لا شي حاجة ما لانكلا حقا ويتدابزو بعضياتهم وي ايوا شنو نقولو نطلعو و تمشيو الخوت طلع عندهم هو الاول طلعو يلاه ست... <تصفيق> خليو خليو ما تقاطعوش خليو اقعد فقر. خليو فالقونه انا ما بقيتش قادر نعيش حداه هلكني السبب لي في عذاب سبابي في كل موقع لي وقال لكم وهو هو ما هو شي في هذا العالم حتى حد محن في قلبه لعائلاته ولا ولادو ولا حتى نفسه نفسه بنفسها كيحاربها كيجادل فيها كانها عدوته هو السبب في سوء اللي وقع في المستشفى كله حتى من الطبيب راه الشحا جوج بيه ولما سولت علاش كل مزوج بثلاثه كتب عليها وقال لها انا بلا مايعرق ولا حسم كتبها بسيطه في نظره كانت سبب في هذه المشاكل لي ولزوجتي ولكم مجموعين انا فعاركم نقلوني من منينا نعسوني في بيت اخر اديني المشفى اخر خوي بيا البلاد قاع واحسهم ما نسمعوا شيء وزو ما نشوفوا شيء واذا هنا راه ماشي بعيد القوني بيت بالرقصه بالطاعون الهم ديالو الوحيدو الشغول اللي يملكو هو البحث على المتاعب والمشاكل ما كيرتح ولا كيتنى حتى يكون غارق حتى اما في الديون او الخصوبة او الدبج رجل عيب الله رجل خاطير عتقوني انا في عاركم خرجوني من هنا خرجوني من هنا انا في عاركم خرجوني من غير خليني اعز حسن اهلا فيه اقصي ينعس ما يفيق ان شاء الله امين يا اختي امين امين بسم الله الرحمن الرحيم جل يا الله. الله هو منه من نوع المصيف باش ببلينا امين جلالي جلالي غيري في قويح العينين اتي وابلع هذا هو الحل انتم اللي نعسين اما هو اراه فايق وعايق وديب رأسه ملوك سخفان وغير انتم ما تخرجوا اوه يبحك ويتكرش خاليكم بالضحك هاخده هو واخد لحياة لعبه وضحك وخداع ونفاق وكذوب والسحسيح ودموع التمسيح احل عينك يا حموده اينا قلت يا رجل دفع لنفسك اللعبة ديالك انتهت انتهت يا عضو الله آه الله آه فين انا فينكم شكنكم حل عينيك حمودة ولكن تراجل دافع على نفسك اللعبة ديالك انتهت انتهت الله الله فاين أنا فاينكم شكون أنا ها انا الضحية ديال حيات أم أمها تولدت يا اعاده الله أنا ملك لموس كي ينتظر الإشارة بشي هجم على روحك سكتو سكتو سكتو فين لج الموسيقى اللي كانوا هنا اه ها؟ فين الراقصات والشيخات لا لا لا لا اه سيدي شدو علي يا والله من اليوم ما باقين نخدم في البايكه كنظر النار ومطر وانا كنحسب الفلوس ودي ما كنصيب جواج يا بي خوين عباد الله كتر مسكين يا زاد عليه الحل <تسجد> عندك عندك يا خيطر طهر جبر غديري يعني كله هذا الله الله الله الله الله غراقتي يا مسكين غراقتي امي الحبيب الله الله الله الله الله جيتو لا لا كيد لي من الاحسن تخليه في حلو هذا بلا شك هي عصبي خاطير تصبي الله الله الله لسيدي سيدي حموده حماق مسكين غير دا ما سمعوا سمعوا الوداع الوداع يا زمان الوداع وبحر المحبه وزعوا سواقي يا زمان ضاعت المحبة سمعت يا لالا ضاعت المحبه ونشفت سواقي انا ياسيني حبابي اخويا دفنوني وش تنسيوني بعد ولا مازال حي طوير عمر الكار ولا مازال بيبي هيا وقتاش غادي نخلعو مننا صافي صافي تعالي وصلنا ما غادي نقلعوش والله انكم الساعه الله انكم صدمة قوية هديجة ومشي بعيد على الحصب عدد الضمير زماء زماء يكونوا أعلى هديجة في العقل وهم أني التعز طبعا طبعا نخصو غير راحة والنعاس بالزاف كنظلو وكنشوفو حالتها هكذا مشي بعيد ينبقى على هذا الحال يلقلوه لمستشفى الامراض العصبيه سيدنا الله أرحم نظر وخفف والغزي أستبلدو نخليه والرزي يتاح مع راسه حتى عمرنا علي جوطيه حاميه ديواث مرصم عاود كلالهم لهم الضماغ الله وانا الان غادي تخليوني هنا واه غادي ضربها راسي غير نجبر فين تكون انا نديك ما تخافش سيادنا خرجوا الله يجازيكم بخير تفضلوا يلا سيدي ها الجلالي لك ندوزوا لشي قهوه تما نخموا فشي انت الاخ ما اتبنى الحلو الغير فلا احيوات اه دماغ الاخ الجيل اللي في حاجة التكيوف اه او لا يكون بقاعد حمودا باقلو غادي لي جوجت لادو حطل لنا اما دابا مشكل اخر حمق مدك ما عليه حرج لا اطلاقوا ولا ازواجوا مرفوضين سرعا او لا اه دبا تقلمتي بالمنطيق والمعقول ما بقاني لني منعقول يا ادوي مالك بقيت الزكت عرفتي ايش ايجي امليح السماع استثنائي مع الاخوات ض إنه نقول واحد يضار مع ختو واللي ع ديالنا اون في ها هو هنا اف اولتي ونقرو د سعد لي اون اه انت عجبتيني دابا السبع. <تصفيق> <تصفيق> يا السبعاء السبعاء اه خاصه الى لي اه لا دابا عاد شفتيني ها سي طاهر يا الحبيب ديال منضيل الغزال شوف الله يسهل لك في كل ما في خاطرك صافي دازك الحماق اسمع داك سربوت الكلام اللي قلتيهم هو اللي شجاني على الحمق يا خويا يا من دار الكوينة ديك الساعه عيني مش قلبين فالسين والعرق هابط عليا بحال شتاء وفمي محلول ولساني مدلي وكشكشو خرجين اللي شفني في ديك الساعة وعلى ديك الحلا يقول باللي على الأقل نكون حبقت هذه واحد العشر سنين يا <تصفيق> اذهتي يوم فرصوم بديك شدفة ديالك في الأول الدوها في كنتا وفتالي تالي لما حمقيت انا فكرو يبدلو الساعة بخرى وهكذا نبغيك ايه خصنا نكونو زوج من ساجمين بحلها الكويرية دوزلي الباص ودوزلك الباص اياك <تصفيق> وهذا الشي اللي تسبت ليه فيه معمرتي جكسال انا عمري ما كنت عارفكم مزوج بمرأة الفعاقر وقطع وقاط عيدها من الطافة والضرافة والحياة والحشماء اللي خس عيالتنا بارك الله فيك كي يكونوا كيتحلوا بها يا اخي بصراحة انت انسان مزوج بجهنم الحمراء يا yeah. ولكن غير نبراو هذا عهد الله بنتنا إلى مزوجك شي بجر على وجه الأرض انا ما نشخك إلى ما عملت هلك شي ويلي أنا راني حبيبك وصديقك الوافي ونقولك الصراحة غادي ندي فيك الاجر لان بحالك صومت نقدم ذاك الحياة ياك yeah. على شوية كانت غادي أتقلت لك مسكين و هذاك العفريت <تصفيق> أنا المسمع ذاك الاشاعه والله ما ظنتي لم زوج بسا وفرحت لك ربي اللي عالم قلبي آسا عخسرا خيبتي لي الظن انت يا اخي الطاهر ماشي مغامر بحال خوك حمودة واش دخلت عليك بالله في نظرك الدنيا خاليه من المشاكل من غير مشاكل الزواج والطلاق انا هذا المشكل الواحد لك يجبني نغرق في حتل ودني انا يا اخيرا اختصاصي في ميدان زوج طلق سنشي حا حاولت ناس شوية ضربة بقى شوف شي منها ما ترد لك العقل اما راح حط معك طول وعرض انا خويا اللي محيرني ومقلقني هات الساعه هي الدكتوره مسكينه ومسكينه الضميره طويله زعراء مولات الخال اي لما تبرق الشغل وعرفتني مزوج غرق عينيها بدموع بالدموع وانا كاللحظه طلعت لك واحد سنيد من اعماق القلب ديالها هي مسكينه الصبما جاتها كبيره ايوا يكلحتها ما القتلك تتبسم ولا تتكلم الغيرها قتلتها في سكينة سبحان الله لجات ذيه براسك نعس باش نقدر نتوسعنا معها في الكلام ونقول لها بلي أنا غير ضحية بريئه وغادي نقول لها وتاني بأنني كان عاني مع الزمان مع ذو كلفات وهي لازم غادي غذي تحن علي وتحن أو لا وبلاشك غادي تقدر الموقف ديالي أيهي ما فيها باش تعتقها بلوعود ديالك المعسل لا تمشي بسكينة انت حرب الفقصة اه حقيقة حقيقة اخويا ماشي بعيد راه لي اسكي قتل اخويا الله الله عليها بسكينة عندها يا اخويا اطهر شعور ريف وقلب حنين وانا انا من جيتي خصني لازم انضحي في سبيلها بعل شط ضحية استليقة جامعية لذو كل الفات استليقة جامعية باش نردت لها الامل دكتوره سميره السحق كل خير يا اخي وحاولت نعس ذا بالله يرضي ذلك باش خدت لقى القوى باش توجه هاد المشاكل الله الله على راحة شاميلة خمستاش اليوم ها ديال دي المحنه وتامارا ها شوف شوف هوليدي ما اليوم ما باقين صفر البلادات صحتي ما بقاتشي كاتسمح لي بالسفر والطاع والأغراض يا يا يا ارتاح بقى مع راسك وتبع الدوا والريجيم ورا ما يبقى عندك ولو حقيقة الإنسان ما كيوجد الراحة غير في بيته وفين نموك؟ مش مش تشريلك الدوا واختي الطاق مش تجيبونا داما عند الجيران قولي وش كون يقال كوم بلطاقر هرب من المشفع <تصفيق> من المشيت أنا واختي باش نو الدوا حمودة اشبرنا حمودة مسكين كير مية عشرة من اللعين كيب كيب حاش يدري صغير مم. قلنا غير استطاع التهري يوقف على رجليه ويمشي هو يهرب من المشفقة اه اه عنده الحق اولي دي هرب اعنده الحق انا دازلي قليل بعدك الحمق دي الحمودة <تصفيق> بها تبغي نوجد لك شي كاس دي القهوة انا لاني توحشت القهوة ديال دي البطار ايوه اي دي فيها بس اه, اه, اه شوف شوف بالحق تكون قاطع الله اير ذلك و بلا سكر واخر يلا يلا يلا تركي على الأخت <تصفيق> ماشينا اللي دي المرة تبقي لعن الصعب الله الله الله الله رجلي طابوا بلمشي عيت عيت أخي عباس ما نقدرش نكمل الطريق بعد الزباط المسا مركعية قبولي لقدم ديالي آه آه آه آه آه ما كرات شريني ياشي باللغة فلوس المركوب ومن اللي يبقوا حتى التكسيم عندنا باش نخده غير كده ترزيت في الشرطة ديالي ما شريت من فلوسها التبكية ديالي مسكى المكلة والوطيل هذه عشرين يوم طلعي الحساب وقلب قلبوك أنا بس غير شوف غير تامن مش شيئة بالفرنك راني بحلي لا غدي على عينيا. هادا جاتك على حمودة يخ منه من ومنجواج كامل ما بقى خير فادي زمان الله الله, الله الله الله الله رجلي الله زيد غير غادي الله. نطرقو في شي ضرب وانتقوليك هذو كل مصيامرات بشي حزر. باش تقدر يتكمل الطريق الصباط كله على سبتة غير تقرب له ويطح فيديك ترف ترف ونبقى غادي يحفيانا حيث استطعت قناعين في سكوت فادي من طريق حمودة حتى الله اخير الله ما يخطاك في المستقبل <تصفيق> يكون كان صباطي يجي قدتك والله حتى نسلت ونمشي حفيان حريرة حريرة فاش كنا غارقين. الحمد لله ألفكك غير نوصل ونطلبه منه اطلاق وندعي وياك أخي ايه الصوائر انت عدى وانا موعدك بيوم وخا ما عندي غرض بخدمها هذه الساعة على وقت شرطك نخدمون عز التينجا لا لا لا لا غير نوصلوا الله يجعل البركة فراج لعمتنا نسيكين الله الله الله الله الله لا رجلي حبس عبس وقاف وقاف صبات صبات قطاع صافي حلف حمود حتي صيفتك لدركو مع ريانا حفيانا بلاسي بلاسي بلاسي هادي نشري لك شي بلغة ولا مش شاي الزغبية بلاحق بواحد شصافي الله الله اما هو خي عباس ما كاين لك تاسكرود في الطريق ولا قهوه يبقلك صبري يا خي ماشي حمود حلف حتى يصيفطني لدارنا عريانه وحفينه وجيعانه اكدك كتبت علي يا سيدي يا ربي ما عندي مندر. ندير عن بي اللهم صل على الحبيب وسلم ازيد حطيبه تادريس الله يرضى عليك واحد السلام ام اهلا بسجيله لي كيف الحال الحمد لله الحمد لله على كل حال راه واحد اليلونس ديال الشفنج مع المطار تبارك الله عليه ما عايش اللي ما عايش قرش فنج ديال الله يبارك فيك هذاك شي من فضل الله والوالدين عرفتي شنو هذا الوليد اللي معايا ها هذا الوليد اللي معايا ولدك السجيرالي لا هذا ولد اختي ولد حموده صاحبه سبح الله العظيم شبيه خلق خرقه هذا لا حول ولا قوة إلا بالله عامونس عنده دابا دا عامونس الله يسخر ايه ليان وتقول واش هزاته الكبيدة غير يطلع لأولاده والسلامة يا الله تحسو اخباره فترة بل حق من نهار سيفت اختبراتها وطلعها وطلعها يعني ما فتنا فيه ايقوت لأما دعينا ما بحثنا عليه ما راك شكيتي لي على كل شيء ما شاء الله راه واحد الكيلو ونص ديال الشنجل مع مع سيدي يا اختي مسكينه لاباس عليها فاش راه عندها العرس طيحه سعده فن على طيبه ما تما ما نقول الله اي فكرت اني هذه واحد ثلاث ايام قلت بجيت المحطه ديال اكادير وانا يبا لي عباس شؤون عباس شنو هذا عباس عاوتاني ويلي صاحبنا نفلاس سيب سيب كحموده ايوا الله يفرنا في الشهاده ايوا اندرا لابس عليه لابس عليه وحتى حليمه قليت جوجات وعايشه بخير وعلى خير وزاد عندها وليد قال لي راجل عمتها هو اللي على هذا الرجل قال لي على هذا الرجل فعل ترك لابس عليه ها والصلاه والعباده وعنده حليمه والريق ينشف ها صلات عنبي اللهم اصلي على الحبيب سبحان الله العظيم اللح فجمان يحمى الدنيا كانت بسرعة بسرعة كبيرة وكنا فيها مصفرين والمحطة الأخيرة هي النهاية أزيد حطيبة تدريس <تصفيق> ألا لكن زال الله يهديك وش مرادك تخرجي للعقل طلعي طلعي الكار ورحنا معطلين داك الشي اللي بغال خطرها ديكو غير خلينا ننو السلوطة ولا يموت بين نحكي و شكرا لها باي لها قوة المحلم حمودة ما فيها بس نحي مع راحب خمسة دين هدي ما شفتو المحلم حمودة المحلم المحلم حمودة اشكر اشكر لا لا لا لا ما يمكنش ويلي عفا اين كنت يا هذا الرجل فوقها ولا تحتها طهر <تحر> <تحر> سير سيري يا كنزة سوقي الكرة أنا مش وخليك دابا لا كنتي مشغول خليك دابي ما شو مشغول عندي يا الزبي هذه الساعة السعيدة اللي شفتك بها أشخبرك بعدها وفين ساع من عليها ربتي من السميطر معه شفتك يا ولا طلعه واضع الحمد لله كل شي على خير وبخير. خير وانت أنا بحال دي ما تفضل تفضل بعدها شو مشيقري وزيزي شفت الكار ديالك هذي يقلع عندك يمشي عليك الحال عوتي أشكلها من غيري. الى نسمعك واحد ربع ساعه ما فيها باس تفضل اجي لنا جاج بسم الله يا قل لي خدمتك لخدمتك ايوا عندي من غيرها فيسبوك لا يغلبك كان عمل ده الخط ديال مزيان ايوا انا عمل شويه ديال التجاره والحمد لله مسورين مبروك مبروك ايوا احكي لي بان احكي لي والله الا غادي نقطعك من الحميد. الله يخلدها ويها فيها والسلام كمان ايه في انا باختصار مراتي ايه شكون فيهم عويشها هي اللي كاينة كانت عندها شي اربع خربة على لامة بعتها وعمرت لي حالو ديالشفج وشاب الله تيسير وزبرتيني بصفر انا ويال طنزا احنا دبام العام العام كان عملو ديك صفراء اما الطنزا اما ملعقب وهذا ما قد ايبه انت ايه اخويا الصدمة والمشاكي لك اتعرفهم كنت غادي نخرج من السويتر كله يأس دنيا ظلامت دام عينيه خصوص اللي ما اكتشفت ولي ساميرا مخطوبة شكوش ساميرا هاي اللي نسيتها دكتورة الزهراء طويلة مولاة الخال ايه عبت ايه وا سمسح بخطوبة لدكتور فوزي شي دكتور فوزي وانا كتبة جاي بخبار يا لكن يا أخيات تهربي عند الغريب عند رأس كل غريب بسي عز الدين عز الدين؟ شو هذا عز الدين؟ وايلي نصيتي؟ اه عز الدين اين عز الدين؟ لأين الليالي كل فالحادثة اللي كان عمل معنا الحادثة اي اي اي اي اي اي اي اي انت هربتي في السبيطة اه وما دخلين بي جابور رحبتك ايو بخينا كانت عارفو شوية شوية حتى تولد بها نسيبك نسيبك؟ زوجني بفتومسكي كانت تجي تزورو كل نهار ومقصروش معانا كلهم ايوا الحاصل وقعت المعرفة دبرني راني خديتها عندي فاس وصيهر السي الدين هو اللي دبرني على هذه الخدمه ما مبروك مغرب والله يبق فيك خيطها والله سيدي له ساعه سعيده ايوا الطامور ولا داش كان منهم لا لا والله ما عندي باش الصراحه ما عندي عليهم خبر كانوا بغاو الطلاق طلقتهم وصافي وكان او انا مسؤول هم بغوا اطلق تلقصهم لا ايه ودبا ده با عايش بي على كل حال المعلم ناسر عمسك القيل ادي مصرح احنا دي مصرح عندنا هنا ايا انا ماجيني امك شو يالي نلزر باع الاصرح مرحبا بكم في قناة محيط موسى الثلاث ايه لك تسبح الله غادي الطنج اجيب السيدة والبقاج ونديكم ليصاص معايا اكتر خير كاخي حمودة احنا دابا باراجعين من الطنجة صارف لتبلي هادلو ج بالحق مره اخري ان شاء الله شو شو شو شوف هذيك السيده راكتك تشير عليك وطيرها شجره رارا را كنزح العياذ بالله هاذي كنزوج فيها قران الصبر هي اخت السي عز الدين لا أختها عز الدين هاذيك سميتها سعتها لا تدري اي شاء ما تدخل ما تدخل مهني يعني ماشي بحال هات كنزة العياده بالله جا دي وحدة اخرى قولي <تصفيق> هات كنزة هدي دابة ثانية عندي دي ما تتفكرني فدك حليمة سلامة يا الله <تصفيق> <تصفيق> حليمة تعلك لي كدما سكنة معايا فالكار بلحق هات كنزة زيدة عليها بحاجة دري فوق تي فطر اجي جب هذاك التماكش لا لا لا مره اخرى الكار ديالنا غادي يقلع راه كيكلاكسوني كي لا مازال ماكلكسونا شي ما سمعت والو بلاش بلاتي نهضر مع الشيفور ديالكم يزيد واحد ربع ساعة ويلي والله ما سخيت لكم مازال ما سخيتش هذا ومره اخرى لازم نتلاقاو لازم قبل ما نمشي انت التعاوه ديالكم مستجابه بغيتك تديري مع اخوك الا مشيتي كتبي الله واحد الهمزه راني نص صباح ما نخدم ما نرضى بحالاش يا أخوي الطهر واحد لزج لا مثلها الرجل وخلها غارقة في الملل. يا إد لا يا وديه سلام كانت من ناس كوني أتصل هذه اللي كان حكي لك عليها أكازيون أكازيون ولكن يا أخوي يا أخوي فأنت ما لا هذه ذبخت عزيز ولكن زا <تصفيق> لا بس علي أوف صبرتني <تصفيق> <تصفيق> <تصفح> واش كتسمعني ماذا ولا لا الله ايه انك على خير اه <تصفح> بلسي بلسي يا الطهر اشي بعد غير اعطيني العنوان ديالك باش نصيفتلك ذاك لعشين الف ريال اللي كتسني الله يسامحك بيوم الدنيا واخيرة مع السلامة <تصفح> مالك زربان؟ لا ملك زرباء لا زرباء لا اصبع بلسياليك اه الطهر اه هان في يدي الله واختب ما وصلتي على الخير اللي غد اندي الفراسي هو نهرب نهرب نهرب نهرب نهرب كنتم مع الحلقة الاخيرة من مسلسل المسافر في يد الله المسافر في يد الله مسلسل في حلقات كتبه للاذاعه محمد احمد البصري ضبط الصوت محمد اليوسفي واحمد الجوهري اخراج الهاشم بن عمد